سورة طه سبحة ثلاثمائة واثمع عشر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تَذْكِرَةً لمن يخشى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 سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى قال الله تعالى طه هنا اختلاف في معنى طاها فأعظم يقول لنا ماهلا حرف مثل الحروف هذه تبتدأ بها الصور <تصفيق> مثل كافها يا عين صاد في السورة السابية على حسب التفاسير السابقه وبعضهم يقول ان طاها هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وعلى من بهرواية ذكر البرهان تقريبا انه من أسماء النبي عدد عدة أسماء ومنها طاها إذن على هذا يكون كأنه نداء للنبي محمد صلوات الله عليه وسلم كان قال الله يا طه يعني يا محمد ما انزلنا عليك القران لتشكى ما انزلنا القران ها كنا قريبين نعم كان قال الله يا طه ما انزلنا عليك القران لتشكى ما انزلنا القران لتتعب بتكاليفه وباتباعه لان القران في الواقع ما انزل الا نعمة للناس فهذا فائدة إذن التشريع كله ما نزل جليشكو أن الناس جليت اما إما على معنى إما على معنى إنه ما نزل لي لكم تتعبوا ما, ما نزل لا لكم أيش كنت بعوبة يعني فإن, فإن فيه ما يدلكم على ايش على المنافع في الدنيا والآخرة أوه. إذن ما هو للشقاء يعني حتى لإنه ينظم أحوالكم ينظم أموركم يسبر يعني يدلكم على الطريق الأمثل في الحياة كيف تتعاملوا الناس في يعني في الدنيا يبحثوا عن قوانين ينظموا هذا الحياة ويتعبوا ويبذلوا يعني ميزانيات كبيرة هائلة لجل الأشي اللي يس يجي للبشر يسير الناس عليها ينتظموا عليها ومع ذلك ما استطاعوا كل ما صاغوا من قانون كل ما حصل له عيوب كل ما حصل له بسببه مشاكل وهكذا لكن اذا هذا الشرع في الواقع أتابع الله للناس للأجل يعني ليتنعموا يعني في يعني فيه الدلالة على طريق الخير وعلى طريق السعادة اذا ما أنزلنا عليك القران لتشكى إنما كان إيش يعني النعمة أن عمل الله بها عليكم ويهديكم إلى الطريق أو الحسن أو كيف كيف تتعاملون في حياتكم هذا من نعية وبالتفسير آخر إنه لأن بعضهم بيقول بيجي بيعتبر إن هذه الأشياء ما فيها ثواب ما فيها ثواب قال ما يعني ما أنزلنا عليك التكاليف كلها تتعب فقط كلها على باي ثواب وأجر عظيم لكن أرأت أن التفسير يعني ذلك الأول مناسب إذن قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة يعني لكن هذا تذكرة وت... يعني يتنبيه لمن يخشى لمن يخشى الله فإنه با يذكره وينبه على... على طريق الهداية ويوفقه إلى طريق الهداية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلا به روايات كذا يذكرها لكن ما بيظهر <تصفيق> أي بيقولوا كذا عندك لكن يعني ما ظهر يعني ما انزلنا عليك القرآن تشكى قالوا أنه يتعب نفسه في العبادة وأنه بيقوم يتعبد يتعرى رجل وحده لما يتعب قال الله ما انزلنا عليك القرآن يتعب <تصفيق> مش تبع هذا التفاسير الذي بيقولوا بعضهم بيقول النبي يقول أن النبي بشكى كذا وبعضهم بعضهم بيقول أن النبي بيتعب حين يدع الناس وما يرضى له بيتعب وعنده إنها يعني ضروري يؤمنوا ولا يؤمنوا فقال الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشكا يعني لتعذب حين ما يرضى يؤمنوا ما بلاد إيه مو بس إلا تذكر فقط ذكر لهم إيه يهبوا هم مثله قال معن. <تصفيق> قال يعني بيقول لبعضهم ما نزلنا عليك القرآن لتشكالي لك تتعب وت يعني تي يقب تقول نفسك من الحسرة والندم عليهم حما يؤمنوا لا ما بلا أنزلناه جي بس إلا تذكرة إلا <تصفيق> تذكرة فقال هنا منقطع بالعين إلا منقطع بالكلام نعم إلا إلا تذكرة يعني كأنها قال لكن تذكرة لمن يحشى جعلناها تذكرة في إيه إيه إن لا تذكره لكن تذكره وتنبيه لأجل من يخشى الله ويتبع تعاليمه فهو فيه يعني تذكره له كان فيه تنبيه له على لأن في الواقع كان التذكرة التذكرة كأنك بتذكر واحد بحاجة هو يعني بيسو يعرفها بيسو يدركها كأنه مثل تنبه إلى تنبه كأنه بيبله وتنبه للناس تنبه لذي يخشى ربي يعلم ينبههم ويعرفهم طيب. سواء قلنا يعرفهم الشريعة يعني يعرفهم الشريعة ومسار حي... حاسم يعني... نعم تنزيلا قالوا قدر لها عامل انزل. انزل هذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى هذا القرآن له أهمية كبيرة له أهمية عظيمة لأنه كتاب من من خلق السم... الأرض والسماوات يعني المفروض حين يعني أذي بجد القرآن أذي خلق القرآن أذي, هو أذي خلق السماوات والأرض خلق كل شيء يعني لدي يعني بيكون في عظمة يعني عظم أفاد الكتاب عظمة كبيرة لأن الخالق للسماوات والأرض يعني قدره عنده عجيبه ومعرفه وإدراءه يعني معرفة لكل شيء فحين يضع لنا كتاب إذا كتاب ما يكون محكم وبيس يعني يعني يستطيع يضم يعني أشياء عجيبة حينها القادر على كل شيء إذا هذا يعني بيعني بنبهنا إلى عظمة هذا الكتاب عظمة القرآن أنه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تقال السماوات العلى يعني فعنها العالية المتباعدة هذه يعني فيها دلالة على عظمته وعلى قدرته ف... وإذا كان هناك... ف... وعظمة الخالق دلنا على عظمة هذا الكتاب، مم. أذي ايش بعث الينا؟ ما نجعلها مفعول مطلقة الأنذلة أنذلة تنزيلا والآن نقول إذا جعلناه قال تذكرة ما أنزلناه إلا حال كون التذكرة بيقولوا بعيسى برجي تذكرة حال، وجو تنزيلا بدل منها ما أنزلناه إلا تذكرة إلا حال كون التذكرة حال كون التنزيلاً ممن خلق الأرض. لكن تذكر لا ما حي حيتي تقدر ها لكن لا نشي تذكر بس برجي حال جاء معنا ما عندنا إلا حال القرآن تذكر أي ما نعم إلا يعني ما هو من الأول ما أنزلنا عليه القرآن للشجاع إيه؟ لكن تذكرة يعني كأنه استدراه جديد لكنه انزله الله لهذا الأمر ما هو من الأشياء السابقة يعني ما هو يعني مستثنى من الشقاء يعني قال له ما في ذن قلنا هذا القرآن هذا كتاب عظيم لأنه انزله الله انزله من خلق الأرض والسماوات العلا يقولنا حتى يعني يقول العلا فيها بيانة يعني العالية المرتفعة إذا يلاحد بعيد فذي قدر على الذي خلق هذه السماوات العالية وخلق الارض وذي انزله بعدها قال له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما المالك لما في السماوات كلها وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء تحت التراب وذي تحت التراب أي لان بعضهم بيفهم من الارض يعني هذا ظاهر الارض كلها وما تحت الثراء وما تحت التراب وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اشتي ان الله ايضا عالم بكل شيء فاذا جهرت انت بالقول هو داربه ودارب السر ودارب اخفى من السر يعني يعلم اذا ال... جهرت بالقول ما معنى انه هو دارب بكل كلام ينطق به وعالم بالسر وعالم باخفى من السر قد يقال, قد يقال السر لما, ت... لما يتكلم به الش... ش... ش... شخص يعني وتكتمع مع الآخرين ولا الأشخاص وتكتمع على الآخرين وقال هذا سر فالله بيعلم السر وأخفى منه قالوا الأخفى منه هذه في نفسك اعلم هذه سره للناس ولا لغيرك ويعلم هذه عدف في نفسك ما تكلمت بها أحد فالله بيعلم بكل شيء بيعلم بالكلام ويعلم بالسر ويعلم يخفى حتى بعضهم بعضهم بيجعل فيها بعضهم بيفهم من هذا الآية إنه الناهي عن الجهر بعضهم يعني إذا أنت في التجارة وإيش هو داري بس سر وأخطأ من في حاجة التجارة بعضهم بيقول كذا يعني في الدعاء والله في الدعاء. لكن بيقولوا وفي الواقع ما بالنسبة للدعاء إذا كان الإنسان يدعو ربي فالسر هو الأنسب إلا قلنا إذا كان هناك غرض قالوا التعليم مثل التعليم ولا كان هناك من يستمع يعني بمحضر لأن الرسول كان بيقع ذلك اذن قال الله لا اله الا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا إله الا هو ما ذا اله هو ولا يستحق العباده الا هو له الأسماء الحسنى له كل الصفات الحسنه الخالق القادر العظيم اللطيف الخبير له الأسماء الحسنى قال الحسنى يعني الذي فيها كانت زياده في الحسن الحسن هو اسم تفضيل جم اي جمع يعني اللي اسمه حسنه يفيد لمعنث احسن وربي لا حسنا يعني نقول اسماء حسنه يعني فعلاه امراد تفضل يعني كأنها زائده لأن هذا استفات يعني الحميده هذه ايش هذه يستحسن الناس مجحن. جميعا يستحسن العقلاء جميعا تظين الناس على جواز اطلاق اي اسم حسن الله ما هو بلدي كذا له الأسماء الحسن الظاهر ما هو كذو يعبد الأسماء أحسن الظاهر إنه جمل أسماء وهل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهلهم كثو اني آنست نارا قال اذ راى نارا يعني حديثه يعني حديثك كان المراد بحديثه يعني كلامه هل اتاك حديث موسى هل بلغك هذا عرفت هذا الامر حديث موسى اذ راى يعني تكلم حين راى ما هو قصته يجو إذ رأى جيه ظرف الحديث يعني حديث, حديث موسى يعني كلامه حديث, حديث موسى إذ رأى نارا فقال كذا فقال لأهله قال الحين راى نار لأن قال الحين عاد موسى من مدين عاد لأنه في عند فرعون ونشاء عنده ورجع هاجر خاف من قوم فرعون جاء وده جاله ما برجع يجي ذكره وهرب خاف من يقتلوه ورجع وصل عند النبي شعاب وجاء النبي شعيب باحدى ابنته وجلس معه قال عشر سنين يعني جال من ثمان سنين يشتغل بدو جعله كأنه يعني جعل مهر لها ورجع يعني شرط عليه ثمان سنين وجلس عشر سنين وبعدها مشاو وعاد الى بلاده قال اثناء العوده ضيع قال ضيع الطريق ما عاد عرف وقضوا ليل وجاب يبحث فلما الى حتى رأى نار راى نار فقال لأهلي امكثوا انتظروا يعني قعدوها في هذا المكان اني انست نارا انست يعني رايت انست يعني ابصرت قالوا حتى فيها إبصار يعني كأنه تأكيد للإبصار معنى آنثاء قال يعني أبصر حتى بعضهم يتعمل إلى هذا المعنى يقول حتى بعضهم يقول إنسان العين لأنها آلة الإبصار لف العين وأنس وحتى قال, حتى قال الإنسان سمي إنسان لأنه يبصر وفي الماء قال على الجن سمي جن لانه لا يقل يعني بيجتن ويختفي على الإنسان هاي. والإنسان قال يعني قال إذا مخشري بي... بعضهم يقول كذا قال فآنست إذن معناها أبصرت أبصرت ربما كانها بأي يعني بتأكد ببضوح آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بشيء من النار قبس يعني شيء منها ما يعني جثناها مشتعلها منها ولا وجيء وإيش يعني نتفع مثلا لعلي آتيكم منها بقبس أو اجد على النار هدى ولا أجد على النار يعني عندها هدى هدى يعني حاجة احتذي بها يعني قد ارى ناس من عادة النار بيستدلبها على وجود الوادم فقال او اجد ناس يعني يهدونا او على الطريق او اجد على النار هدى قال انتظروا ابا اروح لما عند النار لعلي اولي جيل اخو اما اجل منها ايشي يعني قابت نتدفع بالتدفع ايضا قالوا كان في ليلة باردة ولا قال قد يجد, يجد, يجد ناس يدلوا على الطريق أو أجدوا على النار هدا فلما اتاها فذهب إلى النار وحده وخلأ أهله فلما اتاها نوديه يا موسى اللي يسمع النداء يا موسى إني أنا ربك يقول سمع هذا الكلام يقول سمع صوت يقول إني أنا ربك يعني إني أنا الله فخلع أنا عليك في هذا المكان انك بالوادي المقدس طوال. اخلعنا عليك في هذا المكان ويعني كان ادخل او اجلس اي فغيرنا عليك بعضهم بيقول ان قال اخلعنا عليك لانك لان هذا المكان مقدس وهذا اللي بيفهم من ظاهر التعليل يعني حين امر رب عليه لان هذا المكان مقدس لانه قال اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس فان يعني علل ليش اخلعنا عليه قال يقول أن في مكان مقدس هذا تفسيره، وبعضهم يفسره بتفسير ثاني يقول لا أخلعنا عليك، يعني خلاص خلط عندما وصلت أنت؟ يعني عند المطلوب منك تبقى يعني, يعني من الحين تقول ها برد، أخلص كوتك من الحين يجي صلاك واحد يجعل تقول ها أخلص الكوت يعني إنك أربخ، يعني إنك أربخ. بعد بعد تتأجل إيه تحتاج. قالوا بعض اخلعنا عليك إن الله قال اخلعنا عليك يعني ما عد يعني لا أستعجل. ابقاهنا وخلعنا عليه لأن كان إذا بجلس واحد في مكان بيخلعنا عليه. بعض الفسرها بهذا التفسير من لا في في فسرها في التيسير بهذا التفسير. بهذا التفسير. قال إنك, لا قال إنك بالوادي المقدس يعني إذا كنت في مكان المفروض لا تترك منه يعني مكان أهل ان تبقى فيه قال كذا والله هذا المعنى ما بالله اذا ما بل أنها ليش لأنها دي يقولون الاصل على الأصل ما هو واجب خلع علينا في الأماكن المقدسة النبي قالوا قالوا كان بي لي وقالوا وقال حتى ما ممنوع في الصلاة إذا هي طاهرة ما هي ممنوعة ال ال النعال إذا ما هي ما خرب على الصلاة ما هي ممنوعة ولا ولا يخرب على الصلاة إلا إذا فيها أنا في خلا عند أهل مذهب خلا جاز يطرح صابيعه ولاوي لا هي خفيفة عطف <تصفيق> قال فلما أتأهل نديا يا مساء إني أنا ربك طبعا الموقف موقف عظيم حينجي واحد يعني أجيب غريب خيّل عن حجه واحد كلام يجعيس مع الصوت بداعي ويش بيقول إني أنا ربك الله عبد الله ولا يرى حاج عنده ولا يرى أي شخص عنده فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طواء وأنا اخترتك فاستمع لما يرحى لا محتاج يعني الله ما استعمل ملائكة أو ملك يرسله اليه خلمه مباشرة فلذا قلنا يقال موسى كليم الله يعني في هذه المذية أنه كلمه الله مباشرة بدون يعني ملك يكون واسطة قال وأنا اخترتك اخترتك لما يعني وفستمع لما يوحى ربما انهم اخترتك واستمع تنازعوا ما يوحى اخترتك للوحي لما يوحى وفستمع لما يوحى يعني اخترتك للوحي للذي هو وحى. فاستمع اليه كانه قال وانا اخترتك فاستمع لما يوحى نعم انني انا الله لا اله الا انا هذا من الوحي قال وهذا دائما لكل نبي اول شيء يخبر بها النبي ويبعث بها النبي انه يدعي الى ان الله واحد لا اله الا هو نعم انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني يعني جعل طاعتك لي واقيم الصلاه لذكري واقيم الصلاه كانوني تذكرني فيها تفاصيل كثيره أجم الصلاة منها انك اقيم الصلاه لتذكرني اقيم الصلاة, الصلاة, لأنك... لأن الصلاه هي يعني اقيم الصلاه لتذكرني من الذكر <تصفيق> اقيم الصلاه كنت تذكرني يعني ما الله يطلب ان الإنسان كل يذكره قال اذا اجي الصلاه لانها وسيله للذكر كانه قال اجي الصلاه لذكري يعني لتذكرني لانك اذا صليت فقد ذكرتني لان الصلاه ذكر هذا تفسير ويعني يعني قريب جدا بعض عبيد قلوا بعضهم معناها اجي الصلاه لذكري يعني حين تذكر يعني حين تذكر وقت الصلاه يستدل بعض بعضهم يستدل بها على ان الصلاه واجبه اذا لك نسيت الصلاه من بحادر من نام عن صلاته او من, عن أو نام من نام عن أو عنها فليصلها حين يذكرها او حين يذكرها مم. قال هاودي يعني حين يعني لكن ال الكلام يعني بهتيل التاويل اللي يقول اجي الصلاه ما قال لذكرها اذا, إذا الصلاه اذا يقول لذكرها ما هو للذكري. إذا مشي أجم الصلاة حين تذكرها. يقول أجم الصلاة لذكري يعني يعني لذكر يعني لذكر الصلاة. بيقولنا رك بيحتاجها تقول. إن الذكر ما ما يهف مثلا الذكر يعني حين تتذكر ما يذكر ما ذكر لله. ذكري يعني تذكر ما تمام. والله لذكرها ولا حين تذكرها يعني والله لذكرها يعني حين تذكرها حين تذكرها تقدر على بارك يعني الله معذور بس ملا. لا بيقولوا كذا لكن بحتاج وسوي لذكرها ورجاء يقولوا ها لذكر لذكر لذكر صلاتي وحذف المضاف وصلات وقال لذكري عقب الصلاة لذكر يعني لذكر صلاتي ورجاء يحدث المضاف يعني حين تذكر صلاتي ورجع حذف المضاف وقال حين تذكرني قام النجار اقيم الصلاه اللي لكن لك اللي اقل وبعضهم عاد يقول هذا عندك هذا التفسير ان اقيم الصلاه في وقت ذكر قال في وقت الذكر وهو وقت الذكر يعني الوقت الذي حدده الله أيضاً هذا معنى اقيم الصلاه لذكر يعني في الوقت ذي ذكرنا لك لكن بيجي القران سبحانه يعني لاجل تذكرني اقم الصلاه لتذكرني لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها هذا بيخبر الله وبي... إن الساعة آتية في أكل إن الساعة يعني يوم ال... القيامة لا يعني ولا إنه يشدين هذا العباده وهذه الأمور أنها يستخدمها الإنسان لأنه الجعي يوم يعني يحاسب على هذه الأعمال ويجازى عليها إن الساعة آتية. يعني إنها هنا بأكد هذا الأمر إنها آتية لكن قال أكاد أخفيها يعني فيها يعني لو لم لو لم يعني ما بلا إن الله يعني من رحمته بأنه يقول لنا ولا كان يخفيها ما يقول لنا بها ما يقول لنا بأن باجي يوم القيامة ماي ما يحتاج ما إذا قال لنا صلى وصبر وذا وحمدنا الذي قدر الذي قادر خلاص لو رجع قبل أن نقول إحنا نستاهل اه. <تصفيق> يعني ان يكاد يخفيها يعني ما اخبر احد ما أخبر أحد عنها يعني بوقتها يعني ما اخبر لا وحن باتي ولا لا نبي ولا ملك يعني ان ما ما اظهر خبرها حتى كاد كاد أخفيها. يعني كأنه تكلم في أمر وقتها. كان تكلم في أمر وقتها حتى كدت أخفيها. بل بل بل أخفيها لا بالله ما لنا أخفيها ما ولا. تمام. لكن كأنه حتى كاد من إخفاء أمرها وقت وحين بيجي حتى كان الإمام ذكرها مرة. ولا إنه يعني من يعني من الاهتمام بعدم تعريف وقتها وحين باجي إلى حد اللي كاد يبعدها مرة. ما بالله إيش؟ ما بلا أنه يعني يرحم الناس وجعلها لطف للناس الذي عباه ينزير ولا كان يكفي أنه يكلفنا ويدلنا على الطريق الخير ويمنعنا من المحرمات ورجع، ولا يقول لنا بحاجة جلنا ولا نار وإحنا يكفي يعني لها إيه إيه <تصفيق> كاد يخفي ذكران مرة من جدته تت... يعني كأنه من من التكتم في أي في أمره في, في في وقت وقوعه هذا الحين قال لي تجزأ الظاهر أنه متعلق بآتيه إن الساعة آتية برجع آتيه لي كل نفس تجزأ بما تسعى بما تعمل أجب ما أسمى الصفية نعم إذا آتية لتجزى كل نفس بتأتي أكيد أنها بأتأتي لكي تجزى كل نفس بما تسعى اذا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري وامتثل ما أمرت به فلا يصدنك عنها من لا يؤمن من لا يؤمن بها واتبعها وهو فتردى هنا قال لا يصدنك عنها غير مؤمنين بها المنكرين لاجل البعث المنكرين للساعه لا يصدوك عنها يعني لا يؤدي الى انك تتراخى في أمرها أو تعتقد او أو تتشكك في أمرها لا يعني لا فعل سدى من هو جماعة ما حينها حينها هي تؤكد لا لهب هو, هو لهب هو يعني هو ضمير <rot allocated> <ما> الفعل ما <max> الفاعل ضمير الفعل هو من لا سهل المفرد ولا جماع ما فيه الحب هذا الواو نجي لا إذا كان ال... إذا ضمير متقدم دي دي صدونا... جامع صد جامع صد جامع عنها يعني في نتكلم عن ناس يعني الذي يعني... يعده يعني... يعني... يعني... عليهم الضمير متقدم باش باش بيعده وجماعة ما فيه سفر جماعة ما تقول قامو لا ما تقول قامو لما بيسنا هو لا ظاهر من, من فلا سدنك منهم من لا يؤمن لا عنها عن الإيمان لا يصدنك عن ايمان ان الساعه, أكيد من الساعة فلا عنها من لا يؤمن بها يعني لا يصدك عن ايمان بها والتصديق بها الذي في ما هنا بينبه. فقال من لا يؤمن بها واتبعها يعني نبه النبي ينكر يوم القيامة ما بالله مسألة اتباعها ما هو مسألة ايه دليل ولا عن قناعة لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها يعني لا تتأثر بأقوالهم وما عدت تؤمن بها هل هناك مثل الظاهر الظاهر اللي بي ايه بيدركها كثير من عقلاء ناهي لكن في هذا لو لاحظتوا لو في هذا الاشاره الى ان اقوال الناس بتخرب على واحد تضغط على واحد احيانا اقوال الناس لو ما فيها ايش لو ما فيها دلاله <تأثر, <عاطف> تاثر على واحد بعض الناس مرات يعني هم يقولوا كلهم كذا ولا يرضوا ولا بيأثروا على واحد قد على واحد في رايه فقال لا ي... لا تتاثر بهذا القول نهائيا لأن في الواقع هذه الأقوال ما هي مستندة إلا دليل لا يصد عنها من لا يؤمن بها واتبع أهواء يعني ما بأذيب في الواقع ما, ما بيؤمن بها في الواقع لأنه إيش؟ لأنه بيتبع حواه ما هو لأنه إيش؟ لأنه عارف ولا مهدليل ولا مقتنع بهذا الأمر يعني حتى هؤلاء أذيب ينكروا ما بلا أنهم بيتبعوا أهواء هم يشتورجوا ليمارسوا هذي بدهم من أفعال ولا ي... ولا أحد يقول لي شيء ولا يجي عليهم شيء ويبنوا الناس بهذا الأمر ولا حاجة يستنكر عليهم ما مع بلا مسألة اتباع للهوى حتى قالوا في هذا ذم كبير لتقلد لأنه يعني حين تقلد ناس ما بلا بي ايش يتبعوا ايش أهواء هذا أمر يعني واضح وهذا الساعة آتية قال فلا سدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع هنا ما بالنسبة لفلا سدنك عنها خبي في الواقع الناهي في الواقع لم. ما هو له؟ لا في الوضع أن يعني الكلام فل... يعني صيغة. لا يصدق النك عنها ال ال الجاحظ. يقول لا يراك راكب. الحين قالوا مثل من لا أرى النك هنا. لا أرى النك بنها نفسي وفي الواقع لا أرى النك من بنها نفسي وفي الواقع بنهاك. وهذه م. مثلها. لا يصدق النك يعني كأنه لا تتأثر بهم. هذا المقصود إيه لا تتأ يعني لا يصدنك يعني لا تتأثر بهم يعني معناه كذا إيه لأن ما لا يصدنك بيقول لا يصدوك حذرة يعني أنهم في اللفظ وفي الوضع أن المعنى أن أنهي لك أنت لا يصدنك يعني لا تتأثر الحين يقول لا يضحوا عليك أنا أقول لك يقول لا يضحوا عليك أيتي بالأنهم ولا ابنك لأنهم خاطر اريدنا لا لا يفعلوا الفعل أقول لا يفعلوا هم الفعل لا, لا بحكوا عليك لا, لا, لا, لا عليك فلان وفلان الله. هنا هذا الاسلوب ويقدم يعني, يعني انك يعني لا تتاثر بهم هذا المقصود طال قالون قال لا اراي انك هنا يعني انك ابعد يعني لا ادراك ولا انظرك يعني انك ابعد اه لا يجلس عندي هاويده مثلها لا قال إيش فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها يعني لا تتاثر باقوالهم أوه. هذا معناها بعضهم قال لا تتاثر باقوالهم ولا لا تتقال قال الزمخشري لا تتراخى في هذا الموضوع ويتصلب فيه ويعني يقطع فيه ولا تتراخى فيه مهما يعني لانك اذا تراخيه يعني ايش فلا تتراخى لهم حتى اي يغيروا عليك قال وما فلا صدقنك عنا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع هنا فتردع لا يصدقنها يعني لا يعني يخربوا عليك حتى تكذب بالآخرة فتردى فتهلك لأنك ذا فدوك عن الأش الآخرة ويعني ويعني بحقو عليك بحقو عليك أو أقنعوك فإنك ستردع فتردع تهلك ومعطوف على يصدقنها يعني لك نعم فلا يا. يعني فلا صد يعني لو يصدق باترد لك لا يضحكوا عليك فتا فتاه لك كأنه قال نعم الله مزار. يعني أخبر شوار شوار. لا فلا صدقنا كفتردأ لا معطف على ولا يعني كان قال لا بين آه. يعني هو لا هو. ت... لا تتأثر بهم لا تتابعهم فترجع لا تصدقهم فترجع كالنظر يعني المعنى يعني ال ال بقى الإجمالي بقى يعني أنه الأصدب يسبب في ال الهلاف نعم فف اه يا يعني جواب لا جواب يعني لا لا جوبي. يعني فانت فانت بمعنى لك يعني يعني جواب ما هم البار الصربيا هو مكتوب لا تأكد ثم قدر صدوك فترجع والله جي معطوف إنه كان إذا صدوك لا صدوك فترجع لا يعني, يعني لأن أنا لا تصدقهم أتح... بترجع بأ... لا تصدق من يا الله قال وما تلك في يمينك يا موسى انت قال الله قال ما ما هي الذي في يمينك طبعا الله عالم قال وإيش في يمينك في, في يمين حسا قال ومات الكبير منك يا موسى؟ قال هي عصايا. هذا قال عصايا. أتوكّأ عليها، أعتمد عليها عند أثناء التعب، والله حين أوقفه، وأهش بها على غنمي قال ويزربها الأوراق والأشجار. ل... على الغنم. قال يهش بها على الغنم. ما قال ي... يضرب الغنم. يهش بها على الغنم. يعني يهش بها الشجر، يضرب بها الشجر والأوراق. رج لها تسقط فوق الغنم. جمعنا على الغنم يعني أشوف بها الأوراق على الغنم يضربها على الأوراق والأشجار إلى ساقت إيش على إلى ساقت الأوراق يضرب الأشجار وال والأوراق إلى ساقت الأوراق على الغنم ويأكله هذا يعني يضيف على الراعي <تصفيق> نعم وأشوف بها على غنم ولي فيها ما أربع أخرى كأنه يعسحها يخبروا وش أب فايدها أب يلفايد إذا بها جاءك هل ولا جاء حد إذا بها وإذا حتى دوانه قالوا بيعلقها فيها إذا يعلقها يحطها ويشلها مثل ال... يعني فوق جنبه <تصفيق> ويستعملها حتى قالوا كان بيستعملها خيرات قالوا كان كان في إذا جلس في مكان بيرفضها وها منها إنه عفدت كذا وحده كذا ها فوق هاد الساره وظلم <تصفيق> جاه يظلم وبيستعملها سعرات كثيرة المهم قد إيه أهم الأشياء قال هذا إنه بني بي قال يعتمد عليها وبيطلب الأشياء اللي يوفر الأوراق إيش على غنم وأه شبهها على غنمين ولي فيها مآرب أخرى أو ولي فيها مآرب أخرى طبعا الله قلنا لكم سبحانه عالم عالم وش هذا العفاء ما يعني ما بالله يعني سألك قال وش يعني قال هذا يعني فهمناه وش بيستعملها هذا بس اللهم الله هذا يقلني ماذا الله، مبلغ نبلاح الحين الاشكال يعني الله وش باي يقول له ما منك الله دار وش بيستعمل هذا طبعا لما كانها عصا ما فيها امر ما فيه اشكال فدار عصا لكن وش س... الله بيسألها وش عندك يعني فهم اني اجتي يعني وش بيستعمل هذا لأنه عصا ما فيها لا. ما بيعيش قال حتى يسأل منا أي واحد. لكن وش كان فهمه قال فقال هي عصا عصا كثير بنستعملها هكذا وكذا لكن ليش الله سأل عنها؟ قال إن الله أراد أن يوجه انتباه موسى إلى هذا العصا يركز عليها. إشترى يركز عليها. يشتين موسى يركز على هذا العصا وينتبه لا ليقول الله ينشئ فيها أمر. فالله جعل الكلام فيها دخل في هذا المدخل يعني قال وش هي عندك هذه فيها ذك في يمينك قال عصا يا أتوك إلى آخر في اشتين الله اشتين اللي ركض عليها الجل أن الله قال إيش بعدها قال قال ألقها قال هذا صار يجمع ألقيها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسع الله حين ابتكر بس إيش حية كذي ثعبان <تصفيق> لا يشتيه كأنه أيضا نجلي نبه لأنه يعني ذا الحينة كأنهم ذا الحينة بعض المرات قالوا بي بعضهم يقول لي ايش بترى ذا الحينة وشو ذا مثلا قبعة قال باجي لحد داك بترى ذا وشيه هذا وشيه وانت قبعة حديد ورجع يجيب فترة قال ها بتراك وش قستويتها قد ثبتها لك كذا وقدي ذا الحينة يعني قستوها لك آله مثلا يعني حين سألها قبل يجيش يجري يعني يركز وش الفرق بين الحالتين <تصفيق> ايه ايه ايه لكن حتى انتباه اكثر لا يقدر ولا يجي شي ثاني ولا فالقاها فاذا هي حية تسعى حية قال بتسعى يعني بتسير بسرعة السعي والسير بسرعة قال اخذها ولا تخف خذها يعني من الأرض ولا تخف سنعيدها سيرتها هالولا ما عليك إحنا بنرجعها إلى عادتها الأول برجع عصام ذا الماء كانك تتعاملها سيرتها يعني عادتها وطريقتها هالولا الأصل السيرة معناها الطريقة من السير سيرة بيقولوا سار سيراً كذا طريق نوع من السير كأن السيرة أصلها يعني مصدر للنوع اللي ينقلو فعله سيرة مثل فعله يقولوا قالوا قتلة بوت الفلان قتله شنيعة قتله يقولوا قتله المفتر إذا كسر أوله يقولوا كذلك بيان النوع نوع خاص من القتل هالقتلة والجلسة يقولوا وهذا سيرة من هذا الباب سيرة يعني فعله من السير يعني سيرة يعني فعله معين طريقة معينة قالها بنرجع وف قد يستعملها سيرة حتى الحين بيقولوا باب السيارة. يعني كانوا تو... من يعني طرقه الذي أ... كان مع الأولين كيف كان بتعامله طرقه معينات يعني سيرهم بالناس كيف كان سيرتهم بالناس سيرةهم بالناس كان مم. فقال بانعيد هذه السيرة الأولى يعني إلى طريقتها الأولى يعني رجع على عصاه طبيعية وضم يدك إلى جناحك قال ضم يدك إلى جناحك يعني تحت تحزب النتلا تحتلق بط تحتل... تحتل... تحتل... لأن الظاهر يدخلها من الفقرة مم. من الفقرة يدخلها وضعها كذا لأنه في آيات أدخل يدك في جيب والجيب يقول لها جيب أدخل يدك في جيب وفي آيات هنا قال اضمم يدك إلى جناح الجناح الطرف الجناح الطرف يقولوا جناح يستعمل الجناح يعبر بها عن الطرف صح يقولوا جناح الجيش جناح أيمن وجناح أيسار يعني الطرف اليمين والطرف الشمال هنا جناحك يعني طرفك كأنه قالوا أنت ظلوا يعني على إيش اليسرى يعني طريقتين تبي أخبرك نوزير يستخدمهم لا ذحنا قالوا أيضا أضمم يدك كيلا قالوا ودخل يدك وأيضا حتى قالوا كان فيه أدمه يعني ما كانها بيض كان في شيء من سمرة ورجع قال الله دخل يدك في يعني أضمم هاي يعني حطها تحت الهيكل ورجع خرجها قال مضمون يدك إلى جناح تخرج بيضاء بعدها تخرج وقدي بيضاء يعني شريط البياض حتى بيقولوا من الفسرينها تشيع مثل مثل يعني مثل الشمس بعضهم بيقول بعض الفسرين قالونها تشيع مثل الشمس لكن الثناء البياض حين جهوا كله يعني في أدمه ورجع يخرجها وفيها بياض ونورانية وقال ايش من غير سوء ما هو إن فيها مرض لانه حتى قالوا لان بعضهم قد يجي فيها برس بياض لما يجي والناس بيكرهوا هذا الشيء بينفرو قال لا بتخرج بيضاء من غير سوء لكن قالوا في تعبير يعني في القران في يعني في بلاغه إنه ما بيستعمل الفاظ منفره ما قال من غير برس البرس كلمه البرس بيكرهها الناس بينفروا منها لو لو قلت ما بشي ما هو انك لا تدك... تنفيها تلا بي... تلفيها بي... يعني بتشامه قال حصل قال منها نفور شديد. بس كيف الجسم سهل, يعني... يعني... يعني... سهل ما هو لكن بيرى بي... يعني غياب عجيب ومع السلام... سلامة وجمال وجم... فيها يعني ما هو إنها... يعني مشوه. قلنا لك بعض ما بعض مفسدين ما بلا متلين. ما بنفهم ما بنفهم من الآية هذا يقول مغزو يعني ما بتناظر بيني له جزمه لا لا سهل من غير سوء يعني ما هو مرض هل ما ما هو مرض فيها لأن البياض قلنا قد يكون بسبب مرض وهذا الشيء منفر ما يشترنه قال لا تخرج بيضاء ولا فيها سوء ولا فيها شيء تخرج هذا أيضا قال آية أخرى هذا الآن ذالحين بيقول يخاطب الله موسى إن الموقف الموقف ذالحين غريب تخيل يعني يجي واحد واحده ويرجع يجي هذا الكلام الحين بايقول واحد هاي ما بالله يا اما جن والله وقد يقول واحد كذا والله شياطين والله يجي كذا بيلعبوا عليه والله حد بيلعب عليه والله فهنا بيها بالحين يعني الحين ما بدو عنده حد ما بلا الحاله فالله بيجي على اشياء يجي لي يتيقن هو ويتاكل انك تخيلوا ان قالوا ابليس كان بيره يلعب عليه بحاول يوسوس له انه ما بالله هو يضحك هذا يجي يقول له ما بالله يعني بنضحك عليه ونقول لك بكذا ونقول لك الله ونقول <تصفيق> لك ما بالله لما جابر ما هو لكن بسر ما عاد السابر معني ما عم مجال بعد هذه الاشياء والتاثيرات لاتقترب الحياه ويده تخرج بيضاء ما عبه مجال حتى الصوت قالوا ما يمكن يصدر من غير ان عجيب ما يمكن واضح وربما سمع من كل مكان ما سمعه من مكان هنا ولا يعني مثل عاده الاصوات ما بلاسمعها من جهه على <تصفيق> ما بلا إيه بتخريج جاهي بقى الضاهر لكن بجي بكرة فترة ورجعت الجاه الضاهر هنا لأنه بلا واحدة اننا احنا قلنا حين الله له. يقول الله انه يقول واحد هذا معجزات لكن في الواقع حين ما بشي هناك لا ملك ولا شيء وقض يدرعت قد واحد انه ما بلا رابع. ولا لا بيدخولها ولا ما بلا جن بيلعبوا عليه ولا ما بلا فهذا الأشياء باكد خليه يتأكد ويتيجر احنا قلنا لأنه حتى بعضهم بيقول ان نبلي ترجع جاء بعدها بيحاول يلعب عليه يعني يخليه يتخيل ما بالله جوا النبلي ثدي جاء كذا آه. قال اذا قال الى جن... وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من آياتنا الكبرى يعني بعض من اياتنا الكبرى ربما هاي قديم من الآيات الكبرى يعني لنريك ان ترى شيء من اياته والعلامات والادله على ايش يعني البراهين الال القال على يعني هذا. بنعلمك هذا العلامات تجيء للريات. علمك. ها لك من لك من العلامات الكبرى وان تجلك تدري وتتأكد. سورة طه صفحة ثلاثة عشر آية وعشرين. آية 24 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اذهب إلى فرعون إنه طواء قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشرك به امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيك سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبلت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يقل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا مهادا نافر حفص مهدا الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس بحا قال تعالى احنا قلنا بعد ما رجع موسى من مدين من هرب من فرعون بعد ما خاف على نفسه هرب من فرعون حتى وصل إلى وخرج من مصر حتى وصل إلى النبي شعيب كان في مدينه هي على مسافة عشر أيام من مصر عندما رجع يعني مكث فترة عند النبي شعيب عليه السلام ثم أراد أن يعود إلى بلاده أهله وأقاربه حتى في أشد في مصر في الطريق قلنا نار قال أهلهم كذو يروح صار النار ويأخذ من هاي قبض يعني شو على من يدفوا بها كان ثلاثة بر وربما قال يجد هدى يعني يعرف يجد من يدله على الطريق لانه كان قذل في الطريق ضاع ما الطريق وصل قلنا إلى النار فوج بخطاب من الله يقول إني أنا ربك يعني ناديه يا موسى يعني يقول لها يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طواء فعندما سمع هذا الصوت قلنا تعجب واندهش ولكن الله خاطب قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها بيعتمد عليها قال عند التعب ويهو الشبهاء قال ويضربها على الأشجار لجل على الغنم ويهو الشبهاء على, على الأشجار لجل الصاقة ورق على الغنم تأكل منه فرجع بعدها اراها الله بعض الآيات قال وماتلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأشجبها على غنمي ولي فيها معارف أخرى قال ألقها فألقاها فإذا هي حية تتعى حولت إلى حية تمشي بسرعه تسعة فقال خذها ولا تخف سنعيدها سيره الاولى وعادها الله كما كانت وايضا قال ضم يدك ادخل يدك في تحت ابيض وب... تخرج بيضاء من غير سو خرجت بيضاء قلت تشيع بعض المفسرين قال انها تشيع كالشمس فهذه ايات تاكد قلنا موسى بان هذا الشيء من الله يعني لا يمكن ان يكون خيال او وسواس او شيء من الشياطين لانها اثاب يعني بمعجزات لاحظها وظهرت عليه ما يمكن يدخل عليه شك بعد ذلك قال له ارجع الله بعد قال اذهب الى فرعون انه طغى انت يعني انت الان يعني يعني انت بالخاطب الله بالوحي وانت يعني امرك بالذهاب الى فرعون لانه قد فقد زاد في الظلم كان قد ظلم ظلم كبير حتى أنه بني إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام واخوه يوسف كان ظلمهم إلى حد أنه جعلهم عبيد جعلهم عبيد هذا الرجال والنساء كان النسوان نسائهم كان بيستخدمهم أيضا خدم له وأطفالهم في فترة من الزمن كان بيذبحهم ما يخلي وراطهم لأنه جاله نبوه يعني جاله واحد من الكهنه أخبره بأنه قال بينتهي ملكه على يد طفل من بني إسرائيل. كان كل ما ول الطفل أمر بالرجع. خائف أنه يزول ملك على يده. فظلمهم ظلم شديد. فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني كأنها أكثر من الطغيان. فهو إذن يحتاج إلى من يردعه عن عن ظلمه وأيضًا يحتاج إلى من يهذى إلى إيش؟ إلى يعني إلى الحق وإلى ترك تلك العادات. اذهب الى فرعون انه طغى اذا كلفه بان يذهب الى فرعون طبعا قلنا لكم كان قد قتل موسى قد قتل نفسه من المصريين من اكبر وخرج خائف وهو الحين قال والان امر الله أنه يرجع اليهم ويدقي فرعون بكله يعني ما هو ذاهب يدخل ويتخفى فلا اهله اقربات يعني بيتكلفه الله أن يذهب الى فرعون الذهاب إلى فرعون يحتاج إلى إلى رحاب الصدر يذهب إلى فرعون ويبلغ الدعوة الدعوة يعني يدعي الناس إلى دين الله هذا الأمر ماهو سهل فأراد أن يعينه الله قال رب شح لي صدري يعني وسع لي صدري حتى يكون خصوصا بعد لو لاحظنا أن كان موسى عليه السلام كثير الغضب كثير الغضب في كثير من الحالات يعني في الآيات الماضيه عندما عندما رافق الايش الخضر عليه السلام كان بني ما بيستريت مع نفسه ويغضب ويقوم ينتقد على الخضر عليه السلام في اول مره وثاني مع ان تكلفه الله وطلبه منه يذهب اليه اذا اراد ان يتعلم ومسافر مسافة طويله ورجع بني كل ما سأل يعني مستر يصبر كل ما حصل شيء مع مع الخضر استنكر وسال ليش مستنكراً وأول مرة ثاني مرة ثالث مرة رجاء إيش فارقها الخبر عليه السلام أوه. المهم ان الغضب كان فيه غضب فأنها مبلغ بعد كان... كان فيه غضب شديد هاه قلت معه غضب بعد ما قد أرجع إلى برعان لا نصح يمكنها بعد بعد صح هو فيه مبلغ إن في الواقع هو فيه غضب هو غضب أدي ما حين وغضد أقوى حين لما الوقت هو قبل قبل ما الوقت ما... ما... هو قبل فيه فيه كان فيها غضب يعني لديه إشارات بيننا كان في غضب فدعاء أن الله يوسع لف في صدره رب يشرح لي صدري ووسع في صدري ويعرف فيه رحابة حتى أستطيع أن أتعامل مع الأشياء بحلم وبصبر وبأناء لأن الدعوة والدين اشتيلاه اشتيلها قلب واسع وكان رب يشرح لي صدري إذاً ليجليها ليجلي يقوم بهذا بهذه الم هذه مهمة الدعوة إلى الله مهمة ال هداية الناس تحتاج إلى رحاب الصدر جواه <تصفيق> رب ش وأيضا لإنه كدو خائف ومكروب من الذي بالقه حين خائف من مهار من مبلغ برجع طلع ويدعه من فا أيضا يشتيله أيضا قاله يشتين الله يوسع في صدره حتى يستوي يتحمل هذه الأشياء ويستوي يتقبلها ويستوي يتعامل معها بالأسلوب الحسن قال رب ش لي صدري ويسر لي لي امري يسر أموري كلها اموري في الحياه واموري في, في الدين في الدعوه وفي دعوه فرعون واحلل عقده من لساني ايضا كان في لسانه يعني في لسانه قالوا كان فيها عقده يعني ما بيستطيع انت تقال الكلماتها ما بيقدر يشرح الكلمات نذيره قالوا أنها يعني اكل جمره في موقف مع فرعون فرعان قالوا غضب عليه في موقف مدريش لطمه مدريش سواه واختهه و... ورجع قال باي قتله قالوا انا الصغير ما قد بيميز ولا شيء قال ما بلا باي قتله لأنها أساء إلى فرعان قال باي ورجع قالوا ما قد بيميز بسر حين قدموا له جمره باي ماهو جاري قدموا جمره وحطها قالوا ايه نا ولا ايه جمره وثمره ورجع أخذ ال... يعني ما فرط هذا الجمره وحرقت في لسانه <تصفيق> ف يعني بين له أن هذا ما بي... ما تبي تدرك هذا يعني ما هذا لسان يعني ما هو شيء لسانه نعم لكن من هذه الجمرة حصل له إيش قالوا يعني في اللسان عقد في اللسان ما بيستطيع نطق الحروف نطق ما بيستطيع نطق واضح فهنا طلب من الله إنه يحل العقدة من لساني أذيفقه أذيفهم الظل قال حتى قال وحلل العقدة من لساني يفضه قولي كأن يعني الحين جاء فيها خلل في اللسان قد بعض الاماكن قد ما معت فيها ما فيها, فيها رخاوة بحيث إن يستطيع يمد دهوي ينطق بالايش بالكلمات والحروف واضحة قال احلل عقده من لساني قالوا هنا ما قال احلل عقده لساني؟ يعني كان طلب منه انه يبعد من هذا الشيء من هذا الخلل الذي يخليه يقدر يتكلم مع الناس يفهمه الحلول عقده من لساني لانه قال من لساني قالوا كانه عقده من عقده اللسان هذي تخليهم ايش يفقه وقوله لأنه, لانه برجع يجي لنا اشكال الان دلحين. لانه الحين قال احلو العقدة من لساني برجع يقول الله قد قال ايش اوتيت سؤلك يا موسى ودست جيبنا له ها بعد ما استجاب له هل كان عد فيه شي هذا الاشكال فهنا اذا نفهم المعنى الدقيق قال احلو العقدة من لساني يفقه قال ابعد بعض الاشي. بعض الخلل في لساني حتى يفقه وقوله ما قال ابعدك عقدة اللسان ابعد عقدة كانه قال عقدة من عقد لسان يعني ابعد شيء منها حتى ايه حتى اذي يمكن ان يخاطب الناس يفهمون اما انها تبقى فبا تبقى لأن لانه برجاعي يعد الله انه برجاعي يعد فيه شيء من, ال... من, أو... من يعني شي من التأثى اهو يعني فيه شيء من الخلل في لسانه فهنا نفهم هنا ما طلب الا أن, يب... ان يزيل منه الخلل الذي ما عاد يخليه يفصح يعني كأني قال عالي لساني حتى أستطيع أن أفهم الناس فقال ما هو ضروري تخليه لما يجي صحيح، صحيح ما عبي يستطيع أن يفهم الناس حلق ما عبي يستطيع أن يفهم الناس حلق فقال حالي لما يستطيع الناس هذا المطلوب إذن حلول عقدة من لساني يفقه قولي قلنا لكم لأنه رجاء اختلفوا هل الله شفاه حتى استطيع أن يتكلم بدون أي عب أو كان عظبك فيه بقية والظاهر إن كان عاد فيه بقية، أوه. لأنها اشتهرت وإنها بقيت يعني بقية فيه، برجع لنا في أماكن ثانية في العام برجع استهزئ به إنه يقول ولا يكاد يبين، قال أم، قال ذا الحين قال أحل العقدة من نساني يفقهه قالي، مبعد مني الخلل الذي يخليهم إيش يفهموا كن كل عادة عادة ما هي ما قدر وصلنا عاد الحين ما قدر ما قدر راح الشيخ انا وصل حتى ما قدر وصل عاد هرم عاد ما قدر راح تمام دالحين بي خاطب عندك نعم. نعم قال احل العقدة من لساني يفقه وقولي واجعل لي وزيرا من اهلي ايضا قال اجعل لي وزير يعني معاون الوزير هو المعاون الذي وازره يعني عاونه من أهلي هارون أخي هذا الوزير هو هارون جعل, جعل لي وزيرا من أهلي وهو هارون هارون أخي جعل وزير لي يعني معاونا لي أشدد به أذري يعني الأذر قال للقوة أشدد به قوتي يعني حاجة تثبت قوتي لأن يعني يعني لأنك كان نشتين فرعون جبار وظالم وضاقه واشتحاجة عينه فقال اشتد به بأيش بهارون أذري يعني الأذر قمنا القوه اشتد به أذري يعني اشتد به قوتي وثبت قوتي هو أكبر منها نعم وأشركه في امري وايضا شاركه في امري ويجعلها معي يقوم بي معي بهذا العمل وهذا الدعوة كي نذبه كثيرا إذن كل هذا لاحظ ايوه شركه في أمري يعني في النبوة والرسالة حتى فقال هنا كل هذه الأشياء قال شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة ثمي لثاني يفقه وقالي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اخي اشتد به أدري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هذا الأمور قال كلها كي نسبحك أولا قلنا لكم في الواقع اللي يستطيع يقوم بهذا التكليف الصعب أيضا قال كي نسبحك كثيرا كأن اشتيني ربي يوسع في صدره ويشرح للصدر حتى يستطيع أن يقوم بأعباء هذا بهذا التكليف وهو الرسالة هو والذهاب إلى تبلغ فرعون وقومه وفي نفس الوقت لأن بعض الناس مثلاً وكلت إليه مهمة خلاص ينشغل عن كل شيء فيش الله يجعل سعر في الصدر حتى لا حتى يستطيع أن يدرك أو أن يتلاحق التسبيح والتذكير مع ذلك كله يعني يدعو وكون يذبح وكل يذكر الله يا ايه اذاهكم يعني في صدره رحب باشركني يجود الناس يسوي كذا ويامر وينهى ويبلغ الناس وايضا بيكسر من التسبيح وكثير من الايش من الذكر نعم اذا هذه اذا مترتبه على انشرح الصدر وقال اذا كيد تسبح كثيرا ونذكرك ان التسبيح معناها التنزه تنزهك عن كل نقيصة عن الظلم عن المعاصي عن أي نقص في أي صفة كي نسبحك كثيرا وعن مشابهة المخلوقين ونذكرك كثيرا نذكرك ونذ... يعني... نذ... نتلو الاذكار التي فيها فضل و... نعم ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة أنت أعرف بنا وخابر لنا وداري بنا ونشتيق نحن نستر ونستطيع أن نقوم بطاعتك ونبلغ ونستمر على ذكرك وعلى التسبيح وغيره قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى أجاب الله دعوته قال خلاص حصلت طلباتك يعني كلها يعني تحققت ولقد مننا عليك مرة أخرى إذن من الله عليه بهذه كلها يعني اعطاه كل ما سأل قالوا قد أعطيناك يعني إذا قد من الله عليه الآن من الله يعني اكرمه وأعطاه هذه الأشياء التي طلبها ولا قد مننا عليك مرة أخرى وقل مرة قد مننا قد أعطيناك وتكرمنا عليك في مرة ثانية وحين قال إذ أوحينا إلى امك ما يوحى أنك في التابوت يفخذ في اليم قال الآن بنمن عليك بهذا الشيء بإنه يشرح صدرك وإنه ييسر أمرك ونحل العقدة من اللسان ونجعل الوزير من اهلك وهو هارون نجعله يشد شد ادرك يعني يشاركك في هذا الامر حصل لك ما تريد قد قد اوتيت سؤلك يعني ما طلبته يا موسى اوتيت يعني قضيت حاجتك تقبل الله وقبل يعني ايش قضى حاجتك بيقول الله هو بيقول كذا قد اوتيت سؤلك ولقد مننا عليك مره اخرى وقالوا قد مننا وقد اعطيناك مرة اخرى انعمنا عليك مرة ثانية يعني أخرى غير هذه المرة واش المره قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى قال إذ أوحينا إلى أمك الشيء الكبير الالهام فاذا قال أوحينا إليها ما يوحى يعني أفهمه بعد ما قال أوحينا إليك الذي يوحى يعني الشيء الهام أوحينا إلى أمك شيء هام م. يعني كان قد أوحى الله إلى أم موسى لأن نحن قلنا لهم كان موسى كان فرعون bipartisan على بني إسرائيل ويذبح من ضمن التسلط النبي بيذبح كل طفل يولد كل طفل يولد بيذبحه ورجع ولد موسى في تي الظروف يعني مصيره المفروض يذبح فرعون في بقية أمه في حالة من الخوف والذعر والقلق على ابنها على ولده لا ما هي نبيه فأنت عن قال إذا لكن او حينها اليها او يعني نبهناها بسوى الايحاء الى الام قال الله الهمها بطريقة قال اكذفي في ضعيه في صندوق وثم ضعيه بعد ما تضعيه في صندوق ضعيه في الـ في اليم في, في, في الماء والماء يروح الى الساحل الى الشاطئ وعند الشاطئ قال باياخذ عدولي وله لكن انا ابن اقول هذا وألقيت لكن وألقيت عليك وألقيت عليك يا موسى محبه مني خليت الناس يحبوك يعني انها ما بتضرر انت تصل يعني رجع ياخذك عدو لي ولك ومع ذلك يكون به محبه فيه يحبوك فالمكان الذي يلقوك فيه يحبوك يعني فرعون والعائله جالهم, محب جالهم محبه شديده عندهم وألقيت عليك محبه مني بدل إذا بدل ما يقتلوه قال بيجي محبة كبيرة وليتوسناه على عيني يعني كان إذا هنا أنقذه الله أنقذه الله بدل ما يذبح فرعون قد بيجي يحب محبة عثره فذي أخذه وقد بيحاول يراعيه فبذيستر ويتحاول إنه يزرق وكل شيء يحتاج له فهذا تم إنقاذه كان الله بيقول أنقذتك من <تصفيق> الموت اي ان قال ايش ما لا اي ها من طوث مع داري. لا والله ولا يقدر لا, يقدر لا يقدر ولا ولا. يعني, يعني يعني اعطيناك هذا يعني ما ما سالت وقعد مره اخرى من يعني من من ويجب هذه الامور نعم في قال لا ينبه شيء ينبه انها ده انه انه مؤسس ومجهز جهل عظيم يعني لان بخلال الكلام لأنه قال كأنه قال يعني كانه قال والقيت عليكم محبه مني نلاحظ وليتسنع يعني إذا جينا للاعراب كيف نقول قالوا كان القيت عليك محبه مني لانجلك وليتسنع على عيني لتسلم على عيني وأي كأن يعني كأنه لثنال يعني أي ما تحتاج إليه من الحاجات وكل ما تحتاج إليه ثنال ما تحتاج إليه ويكون على عين يعني على مراقبة مني معيه يقول على عين يعني كأنه على مراقبة مني وعلى يعني بحيث لا يضرك شيء ولا يعني ولا يعني يفسد عليك أي شيء. يعني أنا براعي لأن في البداية. نحتاج إلى رعاية يعني بالنسبة من الغذاء والحاجة حاجة الجسم أه. وأيضاً برجع يذكر كيف إن يعني حتى بالنسبة للتربيه كأن راعها الله حتى إن جعله يتربي في في النهار. مكان باهر مكان طهر ما هو ما بال... يعني راع كل الأمور أمور تربيته ما هو إن حطه عند برعان وخله برعان يلعبه ويمسخر إنهم راجبه راجبه واهتم به, راقى به حتى انا جاء عند العلماء ما يعني بعدها يعني ما بله فتره قصيره وانتقل الى امه فيذكر لنا في باقي القصه بقينا معنا هنا مساله حين قال اذ اوحينا الى امته اوحينا الوحي عاده إن احنا إنه يعني ان الله يوصل الكلام الى البشر عن طريق الملائكه هذا وحي والله يكلمهم مثل ما كلم ايش موسى هذا وحي فهنا هل قال اذا لا شك ان الله قد اوخى الى أم, ام موسى واضح أم. لكن لا نقول ما قد اوخى لان بعضهم يعتقد انه ما بيصبر وحي الا للنبي ها. بيصبر ما به معنى انه يكون وحي ولو ما هو نبي اوخى بغايل نحن نعم هذا عندك ايضا معنى للإيحاء اخر نحن. عب يصبر ايضا اوخى اذا معنى اوخى انه ارسل ملك خلا يتلم والله خل جعله مثلا يتكلم مباشره ولا ألهم هذا الشخص إنه يقول كذا ألهمه هذا جعله فيه يعني أل ألهم الإنسان ألهمها إنها تفعل هذا الأمر بحيث جعلها تفق بأن هذا شيء من الله صحيح إيه حين يقول ألها أو حين نائلها المهم إن الإيحاء به يمكن إلى غيرنا هذا اللي نفهمه من هذا لأن الصحيح إن ما بشي نبي ولا رسول إمرأة فلاي لكن لا يقول واحد إذن ما بشي واحد وذاك قال الله أوحينا إلى أمي إذا الوحي إليها هنا إذا وش المراد به المراد أنه قد أوصل كلام إليها ما ولا الكلام هو عبارة عن تشريع. سينك أوحينا إلى أمك هذا الكلام أقذفيه في التابوت. قلت بس يعني الظاهر سهل كذا ولا ولا ورbitrary ما وش المانع؟ الله مهمله منزله ومنزله يعني وش وش نعم ناهي لكن هنا عندك حماه يسابر تأجيل هي لكن وش ال وش المنع وش المنع من النبوح إليها الله أولا إنه ما ألحى مسألة مسألة حرس إذا نشتي نحن بنقول كذا لا كل يقول واحد به معنى بس ما أوحى إليها مسائل الشرع ما أوحى لها جديد. النبي يوحى إليه مسائل الشرع الشريعة توحى إلى الأنبياء فقط ما يتوحى إلى غيره ولا يمكن أن الله إلى إمرأة بشريعة إنه ما بشي إمرأة في مقام النبوة لكنه يوحي إمرأة بشريعة مثلا عندك مريم مريم أم عيسى أوحى إليها عندك جبريل واجعي بعد ما بهم أنها ما بمعنى هذا هذا لا ما بمعنى ان يكون هناك وحي الى غير الانبياء <تصفيق> لكن المراد الوحيد للانبياء هو الوحي بالشريعه اذا بايثر الوحي ما بمعنى سواء بأي طريقة بين طريق ملائكة. عن طريق التنبيه عن طريق النوم حتى باي طريقه ما بلدنا الأصل فالإلحاية يعني في أكثر ما يستخدم فالإلحاية بال... عن طريقة الملائكه وقليل بالنسبة للإلهام ما بلدنا في جرينا ولا ما قلنا حملنا على الإلهام وما بهمان عندي وكذا ما بلدنا يعني ما هو ما بالتعارب سواء قلنا وحي بالملائكة ولا وحي بالإلهام ولا وحي باي طريقة إذن أخبرها الله أو دلها على أن تفعل هذا التصرف قال انت فيه, فيه في اليمن يعني ضاع إيه؟ لا اقضي فيه في التابوت والناس تابوت يعني صندوق تحط فيه صندوق ويجي له لا يعني يجيب بينا نباع يعني الماء مباشرة وعند ال الصندوق بيدفع على الماء قال ثم قال اقضي في التابوت فقضي فيه بعد ما تحطيه في التابوت حطيه في الايه؟ في الماء هذا موسى حطيه قال اولا ضاع في التابوت لكن لاحظوا عبارة اقضي فيه عبارة اقضي عبارة اقذفية حين يقول اقذفية العاصل إقذ يعني ارجميبة ما بيقول قف الرجم الرم وش يعني كأنه اشتي طم منها إلعب. قال ايه ارجميبة في صندوق وخلاص ما على شي يعني اشتي كأنه باب التطمين لا عتقلك ولا ما هو بقدر انها يعني اذا عبر عن ضعيه بايش باقذفية لكي يزيد من طمانينتها مم. قال ضعيه في تابوت وزياع ضعيه بعد ما تحطي فيه تابوت بعد ما يكدو فيه تابوت ضعيه في إيش في ال في اليم نعم. في ال... يعني في الماء الظاهرنا في, في النهر هي النهر النهر الميل قال والماء بيعوصله الى الشابة لكن غير العبارة ما قال الماء بيعوصله قال فاليلجيه اليم نعم. يعني يلقه هنا فاليلجيه بيأمر الله بيأمر اليم من إنه يوصله بيقولها كذا قال حطي ضعيه في تابوت وبعد ما تضعه في ال ال ال ال النهر والنهر قال ليُلقيه ليُلقيه اللام لام لام ليُلقيه بالساحل يعني كأن الله أمر النهر أن يوصله بالساحل. إلى الساحل أيضا هذا من باب التضمين يعني لها يعني لها أن النهر بيوصله لماء الساحل ما ما يغرس كأن الله قد أمر بهذا الشيء والله إذا أمر الشيء يعني كأن الله أمر بهذا فلا بد أن ينقل كأن الشخص عاقل بايفهم ويوصله بيشتي يفهمه أنه بايف يحدث هذا الأمر ما يعني لا أجلا محاله لا تخاف يعني لأن, لأن, لأن الله هو المتحكم في الأمور يعني مصرف في الأمور يعني أن الله بايف هذا النار يوصل الموزا إلى الشاطئ في استعمر صيغة فل اليوم بالأمر يعني كأنه شيء يعني عادل. إن كأنه عادل وبا هذا ما يمكن يتخلى عنه <تصفيق> <تصفيق> الظاهر <تصفيق> الظاهر إن النار هو نار يعني مجتاد أكثر مصر يعني قابل المصر من طرف ها إلى طرف في <تصفيق> الظاهر إن كان بيته <تصفيق> <أبني بشي> الظاهر <تصفيق> إن النار النيل والظاهر إن كان بيته على النار <تصفيق> <تصفيق> <أنا هو> <تصفيق> لأنه من الأماكن المرغوبة هذه أنهار بقلي بضحتي لا ندينة لا صور بالحول قدمه حكمه فضحنا وبيت وزاني يا جليس من تمام يعني ما النار لما عند القصر و... وحطه على الشاطئ ان ما لا لا ما بلن... لا لا هي على البيوت البيوت بيجي على النار بينجي لما وصل عند على الشاطئ ان هنا يعني بعض الروايات في بعض في الروايات انهم أخذوه من النار لكن لا عباره في القران تقول لا من النار ما يوصله الساحل شابه فيلقيه يمه الساحل الساحل يعني الشابه الجانب جانب اليابس اللي <تصفيق> مقارب للنهر يسمى الساحل فيلقيه يمه بالساحل بعد اذا بعد ذا قال ياخذه ياخذه عدو لي وعدو الله عدو لي واضح وهو فرعون عدو لله وعدو لا عدو لموسى لانه عدو للحق وايضا عدو لموسى لانه عدو لبني اسرائيل جميعا يعني يعني يعني لو عرف من بنذبح يعني هو بيحاول يذبح كل بني اسرائيل وذا منهم من يعني من بني اسرائيل فكرنا ما امنا حين هنا راح عند الساحل قد بني إسرائيل هو لا انا ما ادري انه بيتوكل وجاهد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 والا بس على نصوص القران بس اكثر دي. يعني ان في تياك السنه هو اكبر منه ربما إنهم أبلاء حصل له قالوا بعضهم يقول حصل له رؤيا ورآء منكم ورجعت دعاء الكهنة والذور وخبروه له وقالوا بعدين نحدد لها ونحدد حددوا له ظهر مده المهم إن في يعني في ذلك الوقت كان بيذبح الأطفال ورجع جاء إذا في الواقع هو أطفال بني إسرائيل كان بيذبحهم كلهم لأن قلنا لكم قالوا له الكهنة إن برجع ينتهي ملك على يد طفل من بني إسرائيل كان أي طفل يولد من بني إسرائيل بيقتل بيذبح هنا قال إذا هو عدوله في الواقع قال لكن يأخذه عدولا لي وعذولا لكن لا تخافي بيقول بيقول الأمة حطيه بيجي كذور يعسال ما عند عدولا لي وعذولا وقال وألقيت محبة وألقيت عليك بيقول موسى القيت عليك محبة محبة في في هذا الذي ذي أخذوه قالوا حتى ان بعضهم بيقول ما كان بيستري صبره يشتي الله بيقعد كم ما جا يعني يشتهي الفرعه كله افضل عدو هذا افضل عدو لك هو عدو له لكن ما هو ما هو دليل فرع ناي رجل هاجي بده مو عدو ولا حتن عدو ليش لأن كل بني اسرائيل جاء مع دا هذا والنساء وكلهم فقال هنا إذن القيت قالوا جافيه محبة شديدة حتى ما كان بيستوري يصبر عنه فارد كما قاعد فترة ما قدره حتى يروح يفسله مش يقول عليك ما قال عليه إنه بيتكلم در حينة يوجه رفطابي أليس فت إلى موسى در حينة بيخاطب موسى مم. وألقيت عليك محبة مني وقال كان هل ألقيت بلين. عليك المحبة <تصفيق> <تصفيق> يعني قلنا لها ولا في الخطاب له؟ لا الخطاب كله ما قال قلنا لما كذا فعليه فعليه يعني كلا ورجع. ألقينا ألقى عليك محبة منا يعني حبه محبة أنزلها الله جعلها فيها في قلوب الناس قلوب قلب في العالم وزوجته ويعني قلوب الناس. ولي تصنع يعني كأنه قلنا يجمع ال واللي تصنع مع طوف على الحرف عطف ولي تصنع مع على محدث. يعني علقتنا عليك محبة علقتوا عليك محبة مني ليستلما ولا على عين تصنع يعني يعني تتشاء وتربى وت على عين يعني على مراقبة مني وعلى ملاحظة مني لأن كما تقول يعني كأن يعني لهم الإنسان عادة إذا أشتي من يلاحظ الواحد بيقول على هذا على عين مني يعني بلاحظه واستنبورا أتابع أمور وراقبها يعني على مراقبة من الله، مراقبة من الله ومتابعة من الله. يعني إيه؟ يقول كذا؟ قال إذ تمشي أختك، إذ تمشي أختك فتقول هل ادلكم على من يكل؟ قلنا لكم بعد ما وصل إلى فرعون، بالنسبة للرعاية يعني والحاجات والغذاء والغذاء والأمن والتوفر له، لكن بقينا في التربية النفسية والتربيه الروحية، ما هو مكان ينشأ فيه النبي؟ في مكان فرعون فالله يعني جعله نقله من عند فرعون إلى أمه رجعه مم. قال كانت أخته قال إذ تمشي أختك فتقول هل ادلكم على من يكفله بتبحث بتقول هل ادلكم على من يكفله من يعني امرأة تقوم به ويرضى يرضى منها لأنه قال حرمنا قال ما رضي يرضع من أي امرأة ما رضي يرضع من النساء كلهم مم. كل ما جاءت من رأس يسرطه ما قال الله حرمنا عليه المرابع بس يعني الله خلاه يعني ما يقبل أي أفريق لقل لنا يجي سبرياش يرجع إلى أمه قال إيش ورجع قالت أم أمه كد رسلت أخته قال تبحث يعني كأنها تابعه قال قصي كأنها تابعه حين بيمشي في, ال... في النار لما تراه رجع امشي كيف يعني لا تنتبه له ورجع لما درس وين قدوه عند فرعون ورجع راحت كلهم حين عرف عرفت ان عرفت ان ما ادرو كيف يرضى قد قد تحنجه به زياده قد أحبه ورجع خافوا عليه حما يرفع من أحد دلوا عليه لا يموت عدتهم <تصفيق> بيدوروا بأي طريقة قالت ها بتكم عادلكم على وحده بس تكون به <تصفيق> ايه قالوا رجع الجع... قالوا كمان جاي او يعني ارضعته لاحن رضي قبل السوري رجع بعدها قالوا لها قالوا لها تجلس عندهم كنت جي ترضع في القصر وتجلس لها اجر ويقولها مدري ايه وكافر وها قالت لا ما مسابر انا مكلفة ومسؤولهم ايه و... قالوا ما رضيت ما بلا فيديها. في قالوا ايه ما والطفل ما رضي لا جمعها. مرضين لا الله يرضى منها فاضطر في فرعان انه يخليه يقول عندها ويروحه عندها ويجي ليس عندها سر قدرة الله كيف انه خلى الابن يعني ام ام حين اطمع النتي لا كلام له وضعته في النار واضمع النتي ويرجع ربي يرجع اهلها ما عندها ويستلقوها يستلقوها وقدوا امن ولعت عليها اي مكروس وعاداش يعني اجرلها ما هم بالله كما يتطلبوا ما اراده ابا ما أرادت. فقاله نعم قال تمشي اختك فتقول هل ادلكم يعني كان الله راعى عدة امور اولا رجع, رجع الى امها لان رجعك خرجناك الى امك كي تقرعينها فذا قال قال تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله من يقوم برعايته فرجعناك الى امك فرجع قالوا ايش رضيوه وردوه الى مبلغ اختصار في اسلوب القرآن وعطوه الى مريم يعني الى امه وذهبت به فقال فرجعناك الى امك كي تقر عينها تبرد وترتاح ولا تحزن ما اجي فيها حزن ولا قلت اذا هذا نعمة من الله هذا انه قال من الله عليه قال اعطيك سؤك يا موسى وقد مننا عليك مرة ثانية مرة غيرها عادك طفل فعنا معك كذا وكذا وكذا مننا أيضا على أمك يعني مننا نعنا عليه أمك ومن على أمه ومن عليه في الواقع إذ طمّن أمه عليه هو في الواقع نعمه على يعني نعمها على موسى فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ونرجع إليها يرضع منها ويجلس عندها يعني حتى حتى تستقر ويترتاح ويتهدع بالها وهي هي تقرع عينها ترتاح ويت... ويطمئن ولا عين يبقى فيها قلق ولا هين وقتلتها نفسا وقالوا قبل ايضا قتلتها نفسا لانه حصل بين شجار بين واحد من بني اسرائيل واحد من الاقباط يقول المثاريح جاء استغاث به ان كانوا... كانوا بيظلموا بني اسرائيل الأكبر من غيره فرعان هاه؟ إما المصاريع، لا فرعان هي ربنا الملوح. ربنا إيه، ولهما أكبر. بلغ. في أتا في استغاث به يعني الـ يعني الـ الإسرائيلي بيدعي موسى يجي عونه بلاش. أتا موسى ورجع قال ضربه كذية. فهم لا ده ما كذى الله والله كباره ما. طبعا كان قالو قالوا قالو كان في قوة قوة كبيرة موسى ما. فرجع ذي بعدها رجع خاف ورجع هرب فهنا قال نجيناك قتلت نفس تم فرجعناك وهذا نعمه نجيناك خليناك يعني لانه بعد ما قتل هرب وما هو داري وين يجي هرب ما بلا بيصير فيه ورجع وصل الله الى النبي شعيب وزوج عنده وارتاح نعم وامن ورجع رجع قال فنجيناك نجيناك اذا هذا ايضا من النعم الذي النعم الله بها عليه في في تي مره خرب الله جلس عنده فتره ورجع هرب فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ايضا جعلنا لك ابتليناك ابتلاءات كثيره الظاهر ان ذحين في سياق تعدد نعم ده. كيف يقول فترى يعني جعلنا لك يعني فتناك فتون يعني ابتلاءات والابتلاءات كثيرا يعني ما تكون محن ما ابنا لك محن ومشاكل كثير فجئ لم فيها من ايش وايش فيها من نعمه النعمة اللي قال يعني انه يتمحص يتخلص يعني كان يتمرن يتمرن يتمرن يمحص للايش يعني ويصلح للقيام بهذه الرسالة القيام باعباد رساله وفتناك فتونة يعني عدة امتحانات كان قال فتون فلبست سنين في أهل مدين بعد ما قتلت نفس ونجيناك قال فلبست سنين في أهل مدين استمرت عدة سنين ثم جئت على قدر يا مساء الكلام هذا كل عاد في ايه عند, ال... عند الطور اللي قلنا في طور فينا عند الجبل آه. حين... آه. حين قال رأى نار كل هذا الكلام فيها فيه نفس الموقف ثم جئت ورجع قد الحين بيذكر القصة سابقة كلها ورجع قد الحين على قدر يعني قد الحين مجيئت هنا ومجيئت إلى هنا وإلى هذا المكان لجلال النار ما هو مبلغ سفة كل هذا معد من الله كل هذا يعني مقدر له ما هي معد له من الله إن الأمور تنساك إلى أنك تجيء في هذا اللحظة إلى هذا المكان على قدر يعني على شيء مقضي من الله ثم جئت على قدر يا موسى جئت انت وقد انت بعد هذا الأمور وقد انت مهيئ لهذا يعني قد فتنك فتون وقد يعني مهيئ لاي لان تكون يعني لان تكون نبي ورسول ثم جئت على قدر يا موسى جئت انت على شيء مقضي من الله وما هيئه له معدل اجتلاء قدر انه مبلغ بلا مصادفه نهجزه ورانار ان الله يعني هيئ هذا الامر بحيث انه يمر ويجي ويصل له هذا الامر وان هذا معلوم من يعني المسابق <تصفيق> <تصفيق> ثم جئت على قدري يا موسى وصنعت وكلي نسيت جاء قال جئت على القدر هذا وعلى ما عدنا لك وصنعت لنفسي وجعلتك لنفسي يعني لتقوم بأمر بامر لله وهو الدعوة الى الله اذهب انت اذا اذهب انت واخوك قال اجيبت وجيبت او اتي قال اذا اذهب انت واخوك هذا اخو في مصر قال خلاص اذهب انت واخوك باياتي اذهب باياتي يعني ساعطيكم اياتي آيات يعني ادله معجزات اذهب باياتي باياتي يعني بالادله على صدقكم باياتي اذهبا باياتي قال اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكر عدم اشتي النبه الى ملاحظه عندما قال اخوه انه قال دعا قال اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري يعني يشدد به قوتي واشركه في امري اشركه في امري وهو الدعوه والرساله اذن اصبح وقال قد اوتي تزورك يعني اصبح رسول نعم. والرسول هذا بايشريك في امره يعني يبلغ ويقوم باش يعني النبوه النبوه طبعا القياده قياده يقود الناس يعني يقال ان قياده الناس هي داخلة تحت النبوه يعني النبوه قياده وزياده يعني النبوه امامه وزياده فلذا قال الله يعني قال صلى الله عليه وآله وسلم اما تظل ان تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنا ولا نبي بعد. أنت مثل ليه؟ مثل هارون بالنسبة لموسى. كان شريكه وقام معه الأمر ما عز هارون كان ايش نبي؟ وانت نبي. إذا قال هذا قال إمام الهادي حفظه الله عليه السلام في الأحكام هذا دليل على أن على إمامه أمير المؤمنين حليب ابن طالب. لأن هذا الحديث مروي عند هذا السنة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنا ولا نبي بعد. وهنا قد عرفنا من قلتار وقال لي شريك لف في في الامر في الدعوه في يعني في بقى بقى. نعم أيضا يعني شريك لف في الدعوه وعاد حي وبعد ما مات قالوا قام مقامه هذا قلنا اذن ما هو الامر ثاني اتكلمنا قبل قالوا وش جاي يجي يقول له قال ها اذهب يعني, تروح س... يعني تروح اذهب الى فرعون ورجاء جاء جع... قال... جاء حوار وقال ها هخل... رب شرح لي صدري واشتي كذا وكذا والله ذكر يعني جاء كلام بعده قال خلاص يعني ذا الحين وطلب ان يكون هارون مع الشريك له قال اذهبا الى فرعون انه طغى قال اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا تنيا يعني تتراخيا ولا تضعفا ولا تتأخروا في في ذكري يعني الذكر يعني, ما قال يعني في ذكر الله لانهم يبقى على ذكر الله ويستمروا على ذكر الله في هذا في هذا يعني ملاحظه ملاحظه ان الذكر يعني امر هام وأن يعني يستفيد واحد منه وينجح في كثير من امور نفس الذكر في كيف قال عدي قال لي يرحب اصدروا يقول لي سبح الله وذكرات كثيره فانه يسبح عين الكره كثيره نسبحها كثيره اذكرها كثيره فقال بها الله قال خلاص اذا انت واخوك يعني اجبت سؤالك في انت أنت وأخوك ولا تنيا قال اذهبا إلى فرعان باياتي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري لا ازراحية في ذكري في الذكر لأن الذكر هذا قال بيجعل يعني بيكل لكم قالوا يعني وسيلة كبيرة لنجاح للنجاح إذن كان الذكر ذكر الله الألفاظ عندما تذكر الله تسبيح الله تذكر الله هذا الألفاظ بتقول يعني ت أو توحيد لله الألفاظ التي يريد والله أن تتلفظ بها هذا الألفاظ بتفيدك في قضاء يعني في بسيصير أمورك في تيسير أمورك قال ولا تنيا في ذكري يعني يعني حتى إذا إذا لم تتراخى في ذكري فإن كأنه بستهيء لكم الأمور قال بعض يعني تهيء لكم الأمور في الدعوة ووأي يعني ييسر لكم الأمور م. قال ولا تني يا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى يعني كأنه اشتي... لان في في الطغيان زاد في الظلم فاذا اذهبا اليه لكي يعني تدل على الحق او ترجعاه عن الباطل فقول له قولا لينا قال اول ما يعني حاولوا فيه بالكلام اللين الكلام الرطب الكلام يعني الناعم الكلام الذي اي الذي فيه في ادب بهاس لا, لا يغضبه احيانا الكلام يغضب الشخص ما يقبل شيء لو, لو بده يقبله لجلسه الاسلوب يعني احيانا قد يأتي شخص بطريقه من الكلام يغضبه ما ترضى له وانت بده لجل طريقة كلامه قال لا اشتيت تستعملوا احسن اسلوب احسن اسلوب ويجتهدوا اجتهد كبير في انه يرضى فلذا قال فقولا له قولا لينا يعني يعني هو لا سهل حاجة هي يستقبلها حاجه يعني يرضى بها ما ما يستنكف منها ما يستكبر ما يئلف منها قال قل له قولا لينا لعله يتذكر لعله يعني كأنه قال قال يعني بيقولوا لعل للترجي لعل بيقولوا في اللغه للترجي يعني التوقع لحصول الشيء التوقع لحصول الشيء المحبوب هذا الترجي يعني يقول هكذا و... لعله هنا في ال... ما يمكن نقول إن المراد الحقيقة أن الله هذي يترجع ان الله يتم... يعني يتوقع ويحب هذا الأمر ما بشي مع هذه المعاني في الله مم. يعني الله يعلم وش بيحصل من غير محبة من غير هذه الأمور النفسية هذه بتك... خطر البشر مم. إذن قال الترجي هنا إلى الناس يعني قولا له قولا لينا المترجين وانتوا راجل وانتوا لكن ايش في في فائدة يعني اشاد انكم يعني اهتموا زيادة لان الانسان اذا فعل الفعل وهو يعني منتظر انه با ينجح يهتم اه اذا قمت انت بعمل وانت منتظر نجاحك بت يعني بتهتم بهتنام كمير طح. لكن اذا قمت بعمل وعندك الماء هناك ما بكيته بتفشل طح. فقال إنهم يهتموا بهذا الامر يقولوا قول لين مترجين كأنه قال أنا إيش مترجين إنه يقبل فقال له قولا لينا لعله يتذكر أوه. يتذكر, يتذكر يعني يفكر في الوضع ويفهم الواقع ويدري إنه يرجع إلى الطواب إلى جدة الطواب ويعرف إنه إيش يعني إنه يرجع إلى الله وإنه يترك بالما الناس او يخشى اخي اما يتذكر ويفهم هذا الامر يعني يتوقع يعرف ان الله هو المالك للكون والمتحكم فيه كل شيء والمتصرف فيه كل شيء وإنه, وانه ما هو قادر على شيء وأنه ينبغي ان ان له فاعله لان الله هو المنعم وهو القاعد وهذا بيسوي كل شيء لانه هو الاهل لا لا او اما لأ هذا الامر ولا ولا جليل من الله اما يجي يتذكر ويعرف ان الله هو اهل العباده يعني يرغب في هذا الامر ويقتنع ولا يخشى يخاف من الله يعني يريد <تصفيق> يعرف الناس انه باجي لعقوبه من الله ان الله هو قادر على كل شيء في الدنيا اذا كأنه قال جل يؤمن اما فاع ولا طاع اما صا اما يعني يقتنع ويرضى ويعني ويرغب في هذا الامر بالترغيب يعني ويرغب في هذا الأمر ولا ولا يخاف يخاف من عقوبه ما من حاولوا فيه بحيث انه يقتنع اذا القول اللين في فايده انه بيصل الكلام وبيجي يساعد المخاطب على انه يتقبل بيساعده ما بيمنعه لانه قلنا اذا الكلام في جفوة في جلافه في شده بيخلي يعني بيمنع الايش المخاطب من القبول <تصفيق> قال فأتياه اا فقل قال قولا <تصفيق> لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قالوا يعني خائفين ربما انه يعني خايف انه يفرض علينا يعني يقمط عدى علينا يستعجل ماي ما يسمى ما يسمى حلاو لانه ثاني يعني جبار باغي له لانه كذوب حتى وصل إلى الى حالنا يقول انه رب العالم اه هو بالاستسلام لا هن هنا حلو روحوا صراحه هنا قال روح تعالوا اي روحوا صراحه ما موسى أنك دقتك ما هو عارف نخله قال اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرع يفرط علينا ان يستعجل علينا كأن الفرط هو, هو, هو السبت خلمت فرط بيقولوا السبت مم. بيقولوا أنا فرط على الحوض يعني السابت أولكم قالوا يفرط علينا إن يتقدم ويستعجلنا معنا. ما عند ما نصر كم يخرب علينا الأمر والله يطغى ولو قد عرفوا كذا يظلم وما يرضى ما يسمع للحق ان يفرط علينا أو اي يطغى قال لا تخافا قلنا لا تخاف إنني معكم اسمع أسمع وراء لا تخاف أنا معكم أسمع يعني مرادب الكل ما يحصل منكم ومنه ولا عليكم بأس ما عليكم شيء منه كنت معكم فانا سأحفظ انا أنا حافظ لكم ما عليكم يعني ما ما ما هو واقع الموت عليكم ولا ما هو مصاب لكم سمع أنا أحفظكم يعني كأنه يقول أنا يعني أنا معكم وأسمع وأسمع كل الكلام وأرى كل الأفعال فلا يمكن أن يصيبكم إيه مقرور لا يمكن أن يضركم كأنه قال أو. قال لا تخاذا إنني معكم ما أسمع وأرى فأتياه فقول إنا رسولا ربك روح إليه وقلوك هذا الكلام إنا رسولا لا حفظ قال رسولا هذه اثنين رسولا كل واحد رسول هذه الايه يعني نصف على ان كل واحد من رسول قول انا رسول ربي احنا رسولين قالوا من ربنا فارسل معنا بني اسرائيل قال خلاص يعني لا اعذب هؤلاء القوم ولا شيء يعني تظلهم خليهم خليهم يتحرروا خليهم يجيوا معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم دي اناك بايه نحن قالوا جيناك بايه يعني احنا جيناخذهم يعني كأنهم قالوا انت معك حق انك تقول ما بلا احنا مكذبين ولا دجائي لكن احنا معناه دليل يجل لك على ان احنا جينا من عند خارج خارق السماوات والله المنعيم على الناس جميعا ولا ولم تحكم فالكون وإحنا رسل يرسل إليه ومعناه آية دليل جئناك بها ليش وجئناك بآية وقل معناه دليل ويش عام يجال من جنوبية الله بس اقول الله فهذا المعنى ما هو ضروري بنفس الله فلانا الظاهرين من كائنين وغدتهم غير وغير عربي قال قد جئناك بآية قلوا كذا إن إنا رسول ربك فأرثنا معناه بل إسرائيل ولا تعزفهم قد جئناك بآية من ربك معناه دليل من ربك وش يعني دليل من ربك يعني حاجة بيفعلها أذي خلق السماس والارض يتعرف إن إحنا رسول محن لا تقول ما بلنا إحنا كذابين ودجالين وش من يعب عليك لأن أي واحد بيحاول إنه يجي نبي أي واحد والله يجي رسول ويجي للناس ات يعني ما هو أي رسول جيه من الناس النسبه فلوريها بشيء دليل على أنه رس... يعني هو بدور رسول من عند الله إذا هالدليل على أن الله هردله والدليل هذا أن يفعل يعني إن الله يعني على يده يفعل أمر خارج ما يستطيع فعله البشر هني يفعل الله أمر ما يستطيع فعله البشر يعني دليل أنه من عنده ما إيش يعني ي الفعل على يده مثل هذا الأشي العصا تحويل العصا إلى ثعبان حقيقي هذا نعم. دليل على أنه من عند الله ما عد معه إذن حتى يتيقل ولا يمكن يقول هذا أن الله تبر كذا لأن الله ما يمكن أن دليل يقول أنا رسول من عند الله وبيهبني دليل ورجع يهبل الله دليل وما هو. ما هو ممكن هذا إلا أن الله يريد أن الناس يتبعه فإذن هذا أساس إيمان حتى في رسول إن كذا جاي بأدلة ما يمكن يفعل هذا الأشياء إلا الله من ضمن هذا القرآن ما يمكن أن يكون بشر يتكلم يتكلم وعرف الناس وتكلم أجمعوا على ذلك ما يمكن يحصل مثل هذا القرآن يعني من من من آدم فإذا هذه أدلة تفيدنا أن رسول من عند الله فكل ما جابه إذا نقبله لأن في الواقع كلام من عند الله فقال إذا ناك قال يقول له تدي في آية من ربك قال فأخذت المعنى بني إسرائيل إيش ما مفروض أن يقول هو قال الله كأنني اشتفرت المعنى بن يعني كأن هذا مهمة الزيادة لأنه زاد في ظلمهم وطغى عليهم ولهم قاد حيبنا سعوا إلى هذا الأمر إلى رفع الظلم عنهم ولك قلعوا من إيمانهم وحضروا يسلم عمد ولك حضرهم لا له ولو آمن ولا ما آمن إشترنا يتركهم يتركهم قالوا ولا لعد... <تصفيق> قال فيظلم يعني خلاص خليهم يتحرك فزرلتهم وخلهم يعيش خليهم يوم عنا ولا خليهم يأخذوا إيه يأخذوا حريةهم لا يعني لأنك الظلم يعني كأنهم أشياء مهمة يعني يعني سعوا إليها قال ذارتل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك دليل من ربك على مهلك تدري إن إحنا مع الله والسلام على من اتبع الهدى قال والسلام على من تبع يعني, يعني و والسلام والأمان, وال يعني والأمان والسلامه الذي يتبع الهدى يعني دعوات هذا يعني ماذي ما يتبع الهدى ولا يرضى فعلى السلامه عامه ثانيه وشوف فالانذي بعدها الآية على اللي ما يتبع الهدى ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى الذي ما يتبع الهدى قال ان قد اوحي قال هنا جاي بصيغه التاكيد في أنش أن أُوحى لهم قال سرجد أُوحى إلينا هذا الأمر يعني إن ربي ما هو معذّئ ماذي ممل بعي بعي عب بعي عابد تأكيد إيه أول مرة السلام, السلام على من اتبع لهذا من من آمن ومن فدك فلا السلامه من الله ولا الأمان وذي ما يرّق فقد أُوحى إلينا يقول هذا الأمر ما هو فيتنا إحنا لابن بنقرره الله بيقول هذا قد أُوحى إلينا إن قد أُوحى إلينا وهذا إنا قد ان يكون هناك من قد هناك من يكون هناك من يكون هناك من كذب هناك قال من يكون هناك من يكون قال من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون من يكون هناك من من من هناك من من من إنه يقول لا احد يقول إنه رب العالمين هو ها. قال من هو ربه من هو ربكم أنتم الحين من هو ربكم أنتم قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي لاحظوا قال يا موسى ومثل طبعا هنا هنا فيه اختصار كبير لأنه نقل من الكلام ان الكلام برحينا عبنين أول شيء بالله قال إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله وتذكر أو يحشى قال ربنا إن ذا الكلام عاده مع الله أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وارا فأتياه فقولا إنه رسول ربك هذا كلام مع الله فارسل معنا بني إسرائيل ما تبي كلمهم فرعون ولا تعذفهم قد بيئناك بآية من ربك والسلام على من استبعى الهدى هذا قال هذا كله بيننا وبين الله تلاحظوا قال فإذا كأن اختصر هذا الأمر كله قال فذهبا ووصلا إلى فرعون بارد. وتقابلوا وتفاعلوا وفعلوا كل هذا قال ورجع وقالوا أخر قال ورجع قالوا إيش إنا قد بعد ما قالوا السلام على الله ونتبه على هدى قد أوحي إلينا أن العذاب يعني أنتقل أنتقل الوضع لكن بسروا على اختصار عجيب في القرآن ذكر كل يعني كأنه فذهبوا وفعلوا فعلوا فعلوا, فعلوا, فعلوا <تصفيق> إيه؟ قالوا الإله عن ألف الأخي قال إنا أحيي قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال فرعان هم من هو ربكما قالوا هنا وجه الخطاب إلى موسى مع مئة اثنين مع مئة اثنين جايوا قال يا موسى من هو ربكم ما قال يا موسى وهم قالوا أنه ربما أنه أراد أراد أنه يلعب على موسى يستي يسخر منه لأنه عارف أن موسى ما بيصير جاب الحلا. يستي إيه يستي خاطبه، يجي الناس يجي يلعب عليه ويقولها. كله ذا اللي ناقدوه بس رجال وبيشتيء ذا الحين هم دري يسوون. كله ذا اللي ناقدوه بس رجال الحلا. فقال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال قالها ربنا؟ فقال إنه ربكم قالوا ربنا هو ذي أعطى الخلق أعطاهم كل شيء الخلق يعني محل الله يعني أعطى الناس كل شيء وذي أعطاهم أن كل وكل واحد ما بتحصل له نعمة ولا له شيء الا من الله هذا رب جواب قالوا جواب يعني ما بعد ربنا هو في الناس جمعة الذي بينفعهم جمعة بيسوي لهم كل شيء. هذا ربنا الذي بينفع الناس أنت ما الله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وقال خلقه هنا تعتبر أول. أعطى الخلق كل شيء وكل شيء لا تقديم كل شيء كل شيء أعطى أعطى الخلق ما أعطى البشر كل شيء وكذلك كل شيء ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يعني أعطى الخلق كل شيء مبلغ بعضن بها قال عطاهم كل شيء ثم هذا معرفهم عطاهم كل شيء كل النعم وعرفهم كيف يستفيدوا منها وكيف يعني عملوا يعني كيف مثلاً عطاهم الـ يعني الـ كيف يرعوا كيف يحصدوا كيف يطبخوا كيف يسبرو كل كيف يستفيدوا وكيف يستفيدوا من الـ من الـ من, الـ من الأرض وكيف يستفيدوا من النعم وكيف يحولوا إلى الآن. علم هوذي بعلم الناس كيف زبروا كيف يصنعوا كيف سووا الآلات كيف يصنعوا آلات, كيف يستخدموا كل شيء حتى آلات هذا بيدوب يعني وصلوا إلى بلغة يعني درجة عالية فيها هوذي يعلمهم إذا أعطى الخلق كل شيء ثم هداهم وعرفهم هوذي يعلمهم كل شيء هم. ما هوذي يجعل العقل الإنسان الله وأيضًا بمكنا من المعلومات إذا هذا قاله ربنا الذي بيسوي كل شيء متحكم في كل شيء وينعم علينا بكل شيء. قال قال قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال هم ما باربوون الأولين لأنه قد قال له يعني قلت أخبروه أنه برجع يجي قالوا أيضا في الذي أعطى الناس جمعه أنه برجع يجي يوم يجي حاسب فيه الذي يعمل وي يعمل بما أراد الله أنه بيجازه في الجنة والذي فيه عقبة بالنار قال هم ما باربوون الأولين ذولا ذي قلت ما تقول قال لما قد احد يا ما احد ما سمعنا لا احد ما, ما, ما ربي الناس بيقول النبي ولا ربي يبعث الناس الانبياء فما فما بيقروا الاولاد ما له يعني ليش ما هذا وحده وليش وكيف بده كم لهم يعني عصور ويعني كثيره كيف ويترابهم يعني يعني وكيف يعني ليش ما بده ليش ما قد حياءهم قلتوني فقدوا ذواء ماتوا مع حياءهم وكيف يسويهم يعني نقدم كثير ما ما عاد حداري منهم بعضهم يعني قلت لهم مدة طويلة يقول بعضهم قبل ألف سنة ألف سنة ألف سنة ثلاثة ألف, ألف،, ألف، واش جراء ك... ايه قال فما بها البرون الأولى قال ما عند ربي قال هي ربي عالم بها كلها والله زبيدي يقول كو... يعني ما بقى... ما قالوا الوقرول... ليش ما عملت ولا الوقرول... لا لا ليش يعني كأنه باجتماع الأجر قال أي ما عند ربي في كتاب الله بالوراء يعني كلها الله عالم بها كل من مضى كل من مات الله عالم به فلا يمكن أن أحد رجع يفوز عليه م. يعني كأن كل شخص جم مات الله عالم به وما هو ضائع ولا هو بشارك له والنبي يبعثه والنبي حاسبه والمعلومات هذه ما يمكن له قال كل علم عند ربي فأنها في كتاب فان في الكتاب هذه عباره كنايه عن علم الله الذي لا يمكن ان عن ايش ان ينسى ان الله ما يمكن ان ينسى والله ما هي والله عالم هذا الشيء وهذا الامر محفوظ يعني ما يمكن ينسى فقال علمها عند ربي في كتاب قال بيقولوا هذا في كتاب ما في الواقع ينكتب هناك ربي في حي كتاب, كتاب يسجله ما بل لأنه يعني هن التعبير للناس عن شيء أذي ما أذي يدرو يزكد هذا الشيء محفوظ لأنه ذلحين إذا الإنسان يحفظ معلومات ولا عاد الإنسان بيسجل هبيجي ذا في أكثر كان ها. ها هو بدون مسجل عند ربي الحج ولا غير مسجل عند ربي يعني ما يمكن انت... لا ما ب... ما هو ضرورة ما به داعي الثابة لا، لا لأبو ربي ولا لأ لأ أبو النبي كله معمل الإنسان طوع عمل الإنسان لا إنها, إنها لا ربي ولا إنها. تمام إذن علمها عند ربي في كتاب يشتني الله عالم وحتى كأنها دي مسجلة كلها في الكتاب يعني ما ينفي ينفع شيء. والله في الواقع قلنا لكم ربي ما ينسى كتاب لكن عجب حاجة ثانية صح على ما قال إنه كل شخص به ملائكة بسجل وأعماله كلها خلي ما ننسى الشخص إحنا داري كل شخص جدمات لو قلنا لها كآلافة وأعمالك كلها نا عارفين وأيضاً بالملائكة بيسجلوا كل شيء مسجل إذا ما يمكن يضيع على ربي شيء ولا يمكن كل واحد بيحاسب على حسب عمله مهما كان في كتاب الله ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم يعني ما هو ما هو مثل شخص عادي ما هو شيء عادي الله هو ذي خلق الكون كله هو الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي مهد لكم الأرض هذا من هذه الجهد يسوي هذا يخلق لكم كل هذا الأرض الذي تعيشوا عليها محهدها لكم وجعلها صالحة أن تعيشوا عليها فالمهاد يعني الشيء الممهد المستويذ يمكن أن يعيش عليها الإنسان جعل لكم الأرض مهادة وسلق لكم فيها سبولا قال سلك لكم جعل لكم فيها سبول طرق طرق كبيرة في, في الآض تنتقلوا من مكان إلى مكان من بين الجبال ومن بين الوديان بجيل الإنسان طريقه احيانا بي يعني يعني الجبال وكذا بيجوبها طريق احيانا بين الوديان احيانا من بي يعني بي يعني سهر الله وجعل على طرق للناس ينتقلوا من مكان الى مكان فذي ثوالك كله هذا هو هذا والله ما ادري يعني بذ قد مات ولا اولين وانزل من السماء ماء فاخرج به ازواجا من نبات هو ذي بينزل من السماء ماء والمطر لان الله ذي يسلط الحرارة على مياه البحار حتى تتبخر المياه ويرجع يسوقها يسر على حاجة أنه يسوقها من البحارة بي مالحة ما يستطيع بي يموس الإنسان في البحر من العطش إذا واحد في سفينة وما ما بي من العطش وهو في البحر لأنه ماء يعني شديد الملوحة فأبشروا كيف أن الله قال بي يعني يبخر هذه المياه بالحرارة بيطلعها. لما تجمع مدنيه كم ويخرج منها ما عذب عذب في حلاوة ورجع ينقلها من فوق البحار بالرياح جعل الرياح تسوقه إلى الأماكن اللي تحتاجه ورجع ينزل لكم الأمطار تجيب أمطار غزيرة تجيب ورجع يخرب بهذا الأمطار النباتات قال الذي ايش فقال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به بهذا الماء أزواجا يعني أنواع أنواع من نبات شتى شتى يعني مختلف أنواع وأشكال وألوان وفوائد ومنافع تختلف هذا النبات كذا وهذا النبات كذا هذا رن كذا يعني حتى يعني نباتات كثيرة يعني كأنها يقول لك هذا ما يمكن يجيه ما بلا ولا حاجة ما بلا يعني حاجة يعني من الطبيعة ما برد كذا وجاء كذا هذا أنواع كثيرة شتى أنواع متعددة ما يمكن أن لا أن يكون هناك شيء مدبر عالم يعني مدرك هو الذي هو الذي فعلها من أزواج يعني أزواج إنما أي أزواج من النبات مم. مم. وبيجعل من كل نبات أزواجه أيضا ذكر وأنثى وهذا حتى هذا الملاحظة عجيب من عاد ما أدركوا هذا قالوا يع أدركوا الآن من كل شيء بيجمع زوجين بس ذكر وأنثى حتى في النبات بيجمع فيها ذكر وأنثى فعندنا الحين تبي أعرفوا في كثير بيلقبه الأشجار هذا من أشجار يعني بيلاقها الأنثى من من الذكر. قالوا حتى بعض الأشجار ما ما بيجي فيها الفائدة الثمرة يعني النخل بيقولون نخل ذكر ما قال ما بيجي الثمرة ما بلا فائدته إنهم يرثمون تغدي هاش يعني الـ يعني الـ النخل اللي هنا يعني هذا المعلومة كل النباتات بيجي فيها جو جن. في العدم العرب والأم كان هذي بيجعل يعني وهذا أيضا من الأدلة على صدق القرآن وإن يعني بيجي لنا معلومات قبل يعني مئات السنين أكثر من 1400 وأربعين سنة وجيء دقيقة بعضها ما يعرفها إلا الآن وأيضا نعم فقال بأخرى نادي من نبات مشتى والنبات مختلف حتى أجر هذا أيضا كان نبات مختلف أو أن فيه دليل يدلنا على أنها عن أنه قادت ومدرك عالم خبير ما يمكن يجيه صدفة أنواع وأشكال والوان ومنافع وفوائد أيضا فيها فائدة حتى للإنسان قالوا أنه حتى من الفوائد إنك النبات حين يختلف بعضها بعض بيأخذها الإنسان وبعضه ما يصير يأخذها نائم بشير مثل الأعلاق الأعلاق هذي يجيب ما بيستعر ما بيشغلها الإنسان وابلا بيشغله شور كيف جعلها نب... جعله غذاء للحيوان آه. يعني فائدة كبيرة لو جعل غذاء الحيوان كلها من الثمار بيجر... من الثمار ذي بيحتاجها الإنسان من كل كري... من يغسر واحد حيث يديهم يعني لو ما بيشبر, ال... لو ما بيشبر الحيوانات التي تعيش على ما بيأكلها الإنسان من الثمار لو بيحتاج رمان ويحتاج له يعني بر وشائر ويحتاج ذي بيأكلها الإنسان ضروري آه. آه. من جي فيها مشقة فقال حتى هذا أنعم على الإنسان وجعل له نبات شتى مختلف بعضه ما يشتيها الإنسان لا تنبع فايه الدواء فبيعطيه هو يعني حتى المزارع بعضها بيحتاجوا يبعده يجي فراح فهذا فلذا قال بعدها ازواجا من نبات شتى كلوا ورعوا انعامكم كلوا ورعوا أنعمكم بعد هذا المعلومة قالنا من نبات شتى مختلف بعضها يعني قلنا لكل إلنا لو يجعل كلها شيء متفق الثمره كلها من الذي يشتهى الإنسان ومن الذي يحتاج الإنسان إنه من يبخل بها على الحيوانات من يبخل على الحيوانات معنم أن إنسان يستفيد من الحيوانات فايدة كبيرة فقال جعلها الله بين النبات شيء ما يعجب الإنسان ويجي بشركة ويتخلص منه ويجي لقيت الحيوانات فما يتعب الإنسان إذا كنت أدى هالعلم ما مغسيل عف لنبا عندهم فاذا لا يمكن يلاحظها لا حاجة واحد ولا لكن في لاحظها واحد يقول له بعدها كلوا ورعوا انعامكم كلوا ورعوا مم. يعني هذا النبات ولا كلوا وتدرعوا ورعوا الانعام اجعلوها تاكل لانكم ايضا محتاجين الان بتنفعكم كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لايات لعلكم ان في هذه الاشياء ايات وعلامات اسحب النهاء العقول جمع نهيه العقل اصحاب العقول قال الإمام زيد ما علينا جمع نهيه يعني العقل ان في ذلك الايات اللي اصحاب اللي اولنها يعني المفروض أن اي واحد يتامل انه يفهم فيها اشياء عجيبه عجيبة لو يتامل واحد في حاجه يعني يستغرب في, في ورقه واحده تركه في يعني يستغرب واحد لو يتامل في في الورقه الواحده كيف بيراه فيها مثل العروق وهذا العروق متصله بالله والغذاء يأتي من هذا العروق يوزعه إلى جميع الورقة بيجي ك منتشرة في الورقة مثل كفر الرمانة كيف بيجيها؟ حين يفتحها واحد بيجي كلها حبوب بدي كم وكل هذه مها عروب العرق الذي بيج من الأبذال حبة الرمانة مال وهذا كلها مجمعة في عروق والعروق كلها نازلة من لما فل الشجرة والله نشجرة متصل لما الأرض حتى تأخذ الغذاء ويصل إلى كل الحبوب كل حبة. تنسيق عجيب وتنظيم عجيب في كل شيء في الاوراق الأوراق كم هي وتنسيق فيها عجيب وتخطيط عجيب وفي الثمار قبل يعني حاجاتنا المفروض نتامل فيها هذه دلل على مدبر هذا الكون مدبر يعني يعرف كل شيء فقال اعلف فيها ايات لئن وللعقول هذه بيفكروا منها خلقناكم هذه الأرض منها خلقناكم قال منها خلقنا, خلقنا من الأرض قالوا ربما معنا خلقناكم يعني خلقنا أصلكم أصلاح. وقلنا لكم بيصبر معنا آخر لخلق منها خلقناكم لأن يعني ان الإنسان أصله من الأرض حتى إحنا ما هو ما بلأ أصلنا وبر لا لأن قالوا لأن الإنسان مثلا يعني أحيان عندما يجتمع الرجل والمرأة في جماعه بيخرج من الإنسان سائل هذا السائل من يتكون من أغلى والغذاء الغذاء من يتكون من مثلا من الاشجار والاشجار من من أخذت من الأرض من التراب إذا كل شيء من التراب انت من التراب قال مننا خلقناكم وفينا نعيدكم ربما قالوا هذا المعنى باي دحين قالوا قال منها خلقناكم وفينا نعيدكم من نخرجهم يعني أنتم جمع خلقناكم من الأرض من التراب وبنعيدكم ما هو نعيد لو أنكم منا خلقناكم يعني خلقنا أصلكم وفيها نعيدكم ومن عيدكم ما بل أصلنا <تصفيق> إيه هذا المعنى الثاني قالوا يعيد هذا قوله وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم إن بايع منا يعني خلقنا كل كل واحد مننا خلق من التراب ما بل كان أصله ذا ورجع تحول إلى آدم حين أتى هالإنسان وتحول ورجع تحول إلى سائل منه ويرجع أنت قال إلى من الرجل إلى المرأة ورجع تحول إلى قل الله من الشجرة هذه ولا الشجرة أخذته من التراب شجرة ما هي لا من التراب بيقول القذاء بيشوف التراب إذا أنتو كل واحد منكم قال منك أنتو كلكم مخلوقين من الأرض من التراب هذا وفيها نعيدكم بنعيدكم في التراب ومنها أيضا نخرجكم ايضا بريان خرجكم مرة أخرى للحساب والعقاب وفيها ايضا هذا كلها دروس يعرف, يعرف الإنسان حتى قدره يعرف الإنسان قدره لأنه, لأنه يعني بعضاً الإنسان بيجوا فيه يعني خفت عقل بيرواه ويشقدوه ويجع مع أي ساعده يقبل بعض الأوامر ولا يستنكر على بعض الأوامر ويسردوا الذي ما يرضوا يؤمنوا لله ولا يرضوا ويجع يستنكروا عليه وش هو وه ما هو الله شيء يعني تراب من هذا تراب الذي براها الإنسان ما هو شيء أرضي براها الإنسان الخاصية تراب قال ها أنت أطراك تراب حتى ما بلا تحول الى سائل ويعني و... و... حاجة قذرة اللي قال عجبا لمن يتكبر وقد جرى في مجرى البول مرة كذ <تصفيق> وعادي بيتكبر خرج من الرجل الى المرأة وخرج من المرأة الى الحياة وكل من الاماكن قذرة وعادي بيتكبر اول هو... ندري ورجع نطفها ويعني حاجه قذره ما بيستر الانسان حق الله هو ايه اصل ربما أن هذا الشيء من جعلها الله لنا لننتبه ننتبه،, ننتبه ما احنا شيء ما احنا شيء ونرجع ندري بقدرنا وندري بوضعنا وندري ما احنا شيء عند الله ونرجع الى الله ونرجع يعني ندري انه هو الأش هو المتحكم والمسيطر على كل شيء اذا قد يفها مع هذا المعاني ومنها نخرج أيضاً وفيها نعيدكم حين يعيدنا في الأرض أيضاً هذا فيها قالوا نعمة إن فيها نعمة أنه يكون يعيدنا في الأرض أن نبهنا على أن يدفن الميت في الأرض لأنه لو ما أدى في المجي مشكلة كبيرة تركه يعني هابل كيف يعني كيف قابل حال ما أدرا كيف يسوي بعد ما قتل لأيش هابل قاعد يده حشبه مدركة موجعته هدم وعند دراسة يسوي و... ولو ما بيعرفون الناس الأموات من يجي بيتحولوا إلى جيف منته أو بقى أمر غضو أذبل له حتى جيفة الإنسان كأنه أدا أشد من غيره الإنسان إذا مات ما مهلا فترة بسيطة يومين كذا وجاء جديه فينثا أشد من الحيوان أشد من الكلب يجيب الكلب ميت ولا ورجع في الكعبة قال ننعم علينا ودلنا نحننا إيش إن نضعها في التراب وندفنها حتى لا نسأضرر منها ولا نتأثر ولا إذن وذي بعيدنا نبهنا إلى هذا الأمر ذي نبهنا إلى كل شيء في الحياة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ورجع نبعث كل واحد من القبر كل واحد بجسده يرجع يقوم يخرج من القبر ورجع يعيش في وقت الحق ورجع يعرف وقت الجزاء وقت الحياة الحقيقي ومنها نخرجكم خرجكم أخرى اخرى ولا قداريناه هذا كله هذا الكلام بني بيكلم فرعون وضحوا له ذا الكلام ما بيكلم احنا قلنا بي طبعا القرآن بيستجيد منه في كل حالات في كل الاشياء في الادله في نقول ال... لهم اذا الحين في سياق الكلام لفرعون جاء قال ولا أريناه قال الله ولا أريناه اياتنا كلها الله اذا قال ارينا كل الايات هذه مع موسى قال فكذب ما أرضي وأبا مع إنك بترى بترىها وعرفها. جرى يعني. يعني ما هي مسألة إنها إنها ما تسمع. فهذا كثير يعني الناس هكذا. هذه بيجحدوا ما بيجحدوا لأن ما عرفوا ولا دروا. ما بالله بيجوا قال وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلمها. لا هو كذب ولا كذب. قال بيجيهم بيدروا ويقتنعوا ولا يرو. يقولوا لا ما بلاه هبلنا نادلين ما هو ثابت ما بلاه ثين ما بلاه كذب ما بلاه وقدم دار النص. قال ها قد أري ولقد اريناه اياتنا كلها كل ايه مع موسى علمناه وراها ريناه يعني يراها علم وراها وعرف وعرفها لا لا. قال ولقد قد اريناه اياتنا كلها فكذبوا ابا ربما قلنا كلها ما من اياتنا يعني كلها يعني الايه دي مع موسى, دي مع موسى. دي فكذب ما رضي يصدق بهذا ما هي لا سحر ما هي لا ادري وش وابا رفض الانجيال قال سربع كذبوا ابا وقال قال أجيتنا لتخرج... لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لحين أجيتنت بهذا السحر ونحن تخرجنا وعبد يستعمل هذا السلوك أسلوبه ذي ينفر الناس ويحفزهم على أن يقوموا معه. مم. قال شيء الحين تخرجنا من الأرض و أجيتنا لتخرينا من أرضنا. هذا الأرض ذهنا. شيء تخرجنا إحنا دولة كلنا وتخرجنا وانتقل وتخرج الأرض أنتو. اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى بهذا السحر وتقول انها ربي اجئتنا من ارضنا بسحرك يا موسى إذن سمى كل هذه الايات والادله سمها سحر فلناتي انك بسحر مثله هذا قال بان ابلك سحر مثله وهذا من ودف هذا تورط قال وهداري انه في الواقع ان هذه ايات معجزات قال شي تخرجنا من أرضنا وت... يعني قلنا لكم في تنفير للناس ان يتركوا هذا الامر كلهم يعني يقوموا عليه ان ما بلا مثل الحين ايش تيطردها وهذا كذا يعني كأنها اسلوب الطواغيت كما واحد ايش يقوم يظهر الحق قالوا ايش تي تخرج الناس وتطرد الناس وتامن في كل شيء يعني و... كانك باظلم الناس كلهم في الواقع ما بلا يجين يشروا العدل عندهم وي ويحررهم وينفعهم فقال إن جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتي أنك بسحر مثله. قال فقال بقى ثمان يجيب بسحر مثله فاجعل بيننا ينفع أن أخراج إلا من خلق من خلق من ما ينخراج كذا كذلك ما بلا قال يشتيه يستفيد الناس. يعني حين قال جاء وقال يؤمنوا به قال يعني حلق شيئا أنت بيك هنا وتطردنا وتخطينا ما ما أفهم نفس الأ ولكن هذا من الناس هذا الناس إن هذا الشخص يفعل هذا الشخص البلاد وخرجناه الشخص لا لا الشخص يفعل هذا الشخص يفعل هذا الشخص يفعل هذا الشخص يفعل هذا الشخص يفعل هذا ويخرج الناس يترد و كذا بيستعمله كما جب واحد يجي عند حر البلاد ولا شيء قالوا اشتي طردني وشتي عبى هذيلهم واتي وبراغم اشتلاهم فعلا قال فلنا اتي انك بسحر مثله وهذا من ال... من الدبور انك ما جبها مع بيسرق الانسان ولا في الواقع عرف من هذا المعيزة ما حد المفروض له هو اذكر يش كتبه يعني لا يحاول يقول خلاص بانها بلعذر مثله ما هو الحقيقة إنه ما هو يقول بأنها <تصفيق> بسحر مثله وبرجيبه لأنه داري ما ذكرت وإنه إذا جاء باي... بأي يعني بأي جاء الدائرة على فأخير قال كذا فلا نأتي إنيك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت عبد يستعمل بهذا مثل حين واثق من الأمر قال خلاص بأي بسحر بجعل بيننا وبينك موعد ما نتخلف عنه نحن ولا أنت عمنا منظف كل أنت جي سحرك وإننا نجيب سحرنا ولا أنت مكاناً سواء يعني مكان حدد موعد يعني وعد في يعني يجي يعني, يعني موعد قال هناك كلمة موعد هي هي مصدر بيسبر هي مصدر ولا ولا اسم مكان ولا اسم زمان لأنها بيسبر للثلاثة وتعامل معه على يحلاه معاني كلها قال جعل بيننا موعد بينك موعداً لا مكاناً موعد لا نخلفه في موعد مكان يعني جعل بيننا مكان محدد سواء يعني مستوي بيننا وبينك, وبينك وبين الناس يمك كلهم يحضره يستوي سوى يعني يعني يستوي الناس فيه كلهم يمكن كلها ممكن يحضروه فيه هذا الجذل قال والله لا نخلقه نحن ولا أنت مكان سوى جواب على موسى قال موعدكم يوم الزيناء قال خلاص يوم العيد حقكم العيد الذي يتم فيه موعدكم يوم الزيناء وعد حدد اليوم قالوا ايش وأن يحشر الناس وقت اللحاء بعد ما تشرق الشمس قريم يجتمعنا ويجتمع الناس وباجي ايش يعني كان حدد الساعه هذه قال نجتمع فيها وانحشر الناس بها الى هنا بسم الله وعلى الله واله الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحة صفحه 315 تعالي. سوره طه سوره طه صفحة ثلاثمية ثلاثة عهد آية ستين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليعفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحت والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 ولقد أوحينا إلى موسى أنسر بيبادي فاضرب في البحر يبساء حفص أن أسري نافع أنسري فاضرب لهم طريقا في البحر يبساء لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إِسْرَائِيلَ قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فاحل عليكم وضبي ومن يحلل عليه فقد هوى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 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما هتنتم به وَإِنَّ ربكم الرحمن فاتبعوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم بلوا ألا تتبعني أفعصيت أَمْرِي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.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 وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننتفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد وقد اتيناك من لدنا ذكرا قال الله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى نا قلنا بعد ما اتى موسى ودعا دعا, دعا فرعون للايمان بالله وتحرير بني إسرائيل وعرض عليه قال انهم طبعا إنه يجيب آية بينه قال لا بايسكنهم بايه يعذبهم قالوا بايه ولو جاي بايه بينه قال ورجع العبله آية بينها هي العصا العصا كيف ترى بس بتحولت الى ثعبان حطها فلقاع وقتها بتحييه بتمشي بتسير واليض فقال فرعون هذا ما هو لا سحر بقى نجيب سحر مثله لا بدكم بان لنا موعد احنا قال فلنأتي انك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه قالوا انه قد اول شيء لجأ الى السحراء وخبرهم وقالوا خلاص احنا بسحر وبقى نقابله فرجع قال لك هذا اتفقوا على يوم الزينة قلنا لكم هو كان يوم العيد يوم عيد الهم بعضهم يقول النهي روزة أو عيد آخر أما من يوم عيد يجي الناس يزينوا فيه عادة اتفقوا على الاجتماع فيه لأن وقت يجتمع الناس محدد يعني أي يعني موسى قال خلاص معايدهم يوم الزينة هو ما يحشر الناس يعني حدد حتى الساعة الوقت الحين قاعد الساعة ثمان فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا بعدها قال تولى فرعون ما أعرض وذهب وبدأ يجمع السحرة كيده يعني الأشياء ذي ويبقى البن ثم أتا يعني ذا الحين اختثر القصة اختصر اختصار كبير يعني قعدوا يجمعوا السحرة كلهم في مدائن حاجرين في في صوره في صوره اخرى وجمعوهم وقالوا بيستثيروا الناس واشتهوا دول يخربو ويخرجوا الناس من بيوتهم هنا قال لك فتولى فرعون قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم عاته ورجع دول الحين في الميعاد الحين ثم اتى قال لهم موسى الحين قد قد جاء فرعون إلى الموعد قال لهم موسى وير لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسخطكم بعذاب يحذر السحره يحذرهم قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا يعني لا تعرضوا يعني تعرضوا ربي ويعني تفتروا عليه الكذب وتدعوا تحاولوا تنسبوا الهي وربوبها الى فرعون فيس فيسحتكم اي استاصلكم يعني استاصلكم يعني كان يستأصلكم يعني حين يناثروا فرعون يناثروا فرعون يعني بينكروا الهيات الله ربوبيته إله موسى ان أتى موسى ليثبت يعني إن الخالق هو خالق السماوات والأرض إنها الرب وإن هذه يستحق العبادة وذولا يشتوي عرضه يعني كانوا يقولوا لا ما يستحق العبادة ولا هو رب ولا هو كذا بيفتروا على الكذب <تصفيق> يعني بيسترزم حين يحاربوا الحق يعني ما يرضوا يؤمنوا بالله يعني يعارضوا في هذا الأمر كانوا يستروا على هالكذب بيقولوا ما هو إله مثلا ولما هو الرب لا أطلال الافتراء أنك تنسب إلى الشيء ما قاله ولا توصف به ما هو ف... ف... تمام حيني لكن ما هو النساء قد أدعوا بودهم لا إحنا حاربوها فإحنا قد قالوا أن السعر قد ودوا الحين قدوا وقت يقول لأي يثبتوا يحاربوا بالسعر يعني يثبتوا بالسعر إن إله موسى ما هو صح ما هو صادق قال إذا حذرهم وقالوا وقالون هذا التحذير أثر فيهم أثر بسحر في خافوا خافوا من هذا التحذير والتحذير ويعني لأنهم في الواقع قد أدركوا <تصفيق> <تصفيق> في الواقع قد أدركوا إن إن أمره هذا ما هو سحر وفرعون قد أدرك ما بل إن مش توي عم على الناس عنده من باقي ثمنه عند الناس وهاقولهم سحر كذا لما سطع على الناس ما أحد يعرفه ولا لما بتعرفون هذا ما ما أمره هاش ما هو سحر وعرف فرعون فهنا خافوا حينما قال ويلكم لا تفتروا الله كذبا فيتحتكم يعني يهلككم ويستأثلكم كأنه ما يبدي منكم أحد وأيضا يهلككم بعذاب ما يموتكم وبس يهلككم بطريقة فيها تعذب هددهم قالوا بشيئا بالموت بالهلاك وبالتعذيب فيتحتكم بعذاب وقد خاب من افترى يعني ما هو حافر على خير هذي ايش هذي يفتري على الله الكذب لاحظ بعد ما قال كذا قال ويلكم قال فتنازعوا امرهم بينهم رجعت كانهم تفاوتوا فيما بينهم السحر ما ذكر الله مش تنازعوا فيه لكن ربما اجيهم بعضهم بيقول احسن لكم لعد ايش لا نقوم ضد لا نقوم ضد اله موسى لانه, لأنه واضح هذا ما موسى ولا يجي مصيبة بعضهم قال لا اشكال لكم لازح حين إذا قمنا نهباكم على ناس الآن ويعني و... أشو عز وهو ظالم طاغي بي... يعني كانوا بهذا بي... في ما بينهم في ما بينهم لا دون أن يظهر على الملأ عند الناس قال الله فتنازعوا أمرهم قلنا لهم ما ذكر هذا لكن ربما من السيك هذا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى بيكلموا فيما بينهم لا أحد يسمعهم يلاجروا في اعتراف توه الناس يقولوا هالنكت بإله سيدكم وإنه هذا ما هو سهر فقال ارجع في الأخير قرروا انهم ايش يقوم وضده وانهم خايفين ايضا من فرعون لانهم خايفين من فرعون ومن بقته يعني سواء لو حق ولا فخايفين ضرور يقوم وضده فقالوا فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى قلنا لكم النجوى الكلام الذي يكون على سر سر بين أشخاص حاولوا يقصفه عن الآخرين قالوا في... قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا أني أخرج من أرضكم بسحرهما كانوا بيقولوا في ما بلهم هذاني ساحراً قال في ما بعد استفوا وقالوا هاقول كذب لا ساحران هذاني ساحران يريداني أن يخرج من أرضكم لا إشترى يخرجوكم من أرضكم بسحرهما ويذهبها بطريقتكم يعني كانت مذهبكم يعني بدينكم إنه بيقول له طريقة ويذهبها بطريقتكم المثل هذه هي هجينة يعني هذا اللي برجع استفوا على الفراخ قال اذا فجموا فاجمعوا كيدكم يعني اتفقوا أجمع بيقول اجمعوا يعني اتفقوا سدوا على جه ما هم اجمعوا قالوا بفرق بين اجمع وبين اجمع اجمع بيجي الأشياء المحسوسة اي ما اجمع, اجمع كتبك لكن اجمع يعني بيجي المعنوي. اجمع يعني اجمعوا ارائكم اتفقوا سدوا على قال فاجمعوا كيدكم يعني وحدوا رأيكم وكلمتكم ويجي ويجي ويجي وعملكم في الثهر ثم توصف يعني بنتوا عملكم واحد واتوا إلى المقابلة موسى ان توصف بيكون هذا أهيب عند الناس عندهم صف واحد وجوهم كثير ويعني حتى يسروا يعني يكون الأثر أبلغ كما هم صف ومنظمين بيكون تاثيرها اشد وأيضا بيستطيعوا في وقت واحد يجون في صف كلهم في ما بينهم في ما بينهم ما في. لا في ما بينهم الظاهر قال فأجمهم بيقولوا البعض بيقولوا فأجم وكيدهم ثم أتوا صفاء وقد أفلح اليوم من استأله يعني ذي استأله ذي يغلب وهو ذي بايهم بايع أفلح كأن معنى الفلاح النجاح النجاح بالمطل. يعني الظهر بالمقلوس قال الظهر بالخير ان يحصل واحد على النتيجة الطيبة هذا بيقولوا افلح فقالوا وقد افلح يعني بتحصلوا على النتيجة الاشياء من قلوبه اذا افلتوك إذا وقد افلح اليوم من استعلاق قالوا يا موسى بدأوا قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قالوا هاي شو راية كانت تلقي انت ولا نبدأ احنا نبدأ احنا أحن او تبدأ انت قالوا بعض منا من الادب بدأوا بأسلوب فيه أدب قالوا وش بدك يعني كانوا نخيروا والظاهر لكن بنقول أنا ربما أنه فيه نوع من يعني إظهار الثقه إظهار الثقه قالوا وش بدك تبدأ ولا نبدأ يعني إحنا سوا عندنا يعني إحنا عندنا الأمر عندنا سوى لأن إحنا واسقين من النصر قالوا لك كذا إما أن تلقي وإما أن نكون أولى من ألقى قال بل قال الله أنتم ارشد الله كان الله ارشد الى هذا الامر وفق هذا الامر لأنهم هن الغول لان الله برجع يعني لان ان شاء الله نرجع مجدك مزال ترجع تاكل كل الذي قلتك هذه الغول هذه قال بل ألقو. فإذا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تساء يعني يعني الحبال حبال والغول اثي لاقد يتخيل هو مو كله إنها حيات تمشي تسعى وحيات كبيرة وكثير عدد عدد مخيف قال قال ايش قال ايش فأوجس في نفسه خفة موسى لحن جافي خوف لكن خوف مبلد داخل ما اخرجه هذا معنى اوجس اوجس يعني, أضم يعني اضمر خوف اضمر الخوف يعني ما اظهره ما فأظهر في وأجد في نفسي حتى أنا قال في نفسه خيفة موسى يعني أوجد يعني أضمر موسى الخوف في نفسه طبعاً ما الظاهر إنه ما هو الخوف من من هذه الأشي الحيات لأن أمرها واضح يعني هو مؤمن بالله وعارف نادثه ما هو ضار لشيء ورب يجدها ما معرف إذا ما خوفك قالوا طبعاً مثلنا ما خوفه الأجله لأنهم يعني من ضرر هذه الحياة لكن خايف حين راهم سبروا كذا لا يجوا معي لا ين الناس لا يغتر الناس يقول لا ما نحن ما نرى كذا مساوا ما عد ما عد بين الحق والباطل خاف يعني خاف أن أن لا يكون أن لا تظهر يعني يظهر الحق عند الناس خاف حين را أمر عجيب حبال قدي قدي حيات كثر <تصفيق> <تصفيق> نعم مطهر <تصفيق> بس خيفة لا خوف يعني بس يعني, يعني خوفا. لا ولا, ولا من نوع من الخوف ولا, الخوف. ولا نوع هو في, في فيه فيه فيه هنا قلنا خاف لكن ما ما هذا الأمر للناس. قال ليش؟ قلنا لا تخف الله كأخبره قال, قال لا تخف إنك أنت الأعلى حتى يضل لكم من المثال لا تخف أنت الغالب ما ما قال لا تخف إنك إنك محفوظ ولا لا تخف لن يصيبك أذى قال لا تخف إنك أنت الأعلى بعضهم بيفسر البعض بيفسر لا تخف يعني إن خاف من هذا وأن هذا شيء طبيعي حين راد من ثعابين كثيرة فما هذا أمر مخير أكثر أن خافوا قابلهم بلا شيء صغير ما حنجو قديم دريه كم لكن الظاهر إنه ما هو هذا ويظهر أيضاً من قناة من التعبير يقول لا تخف إنك أنها تفيد تعلم يعني إنك الآجة الأعلى الغالب هذه ما يظهر وينتصر أمره, أمره وألقي ما في يمينك ألقي ما في يمينك قال ما قال الله ألقي عصاك هذه في يمينه هو العصا قال ألقي ما فيه منك أحياناً ينكر الشيء لغرب أنه شيء عظيم أحياناً ألقي ذا ألقي عندك اللي في يدك عشر العسر من الحين يقول له ألقي هذا الاحتمال وبعض الأحتمال آخر أنه ما هي شيء ألقي ذا عندك اللي في يدك قال ما منها رادي ما فيه منك العفا قال تلقف ما صنعه إذا ألقي انتها بعد تلقف قال كل الذي كل الذي جائب إنما صنعوا كيد ساحر. إن الذي صنعوه كيد ساحر. يعني إن الذي صنعوه ما هو لا فعل ساحر. ما هو ما هو حقيقة. ما يعني ما هم مأسر. ما كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر قال ما بيفلح. ما بيتنفسر. ما بيضفر بالخير. حتى كان قال ولا يفلح الساحر حيث اتى في كل في أي مكان. ما بيفلح الساحر. فلي لا عجيب. يعني بيقدمها قدرة على التخيل للناس. تخيل كذا وكذا. وجهه فقير منته ما بي ما لازم يقولني بيستريح اول ما يحول فلا بيحاول ايه يقول لك با يحول القرطاس يحوله الى الى مثلا الى عملة الى نقود إلى فرنسي ما بيجي بس خاطر ما بيستريح اول افضل بيجي يضحك على عمي نبي غالب مثلا انزل بيجي بيحول... يقول لك با يحول القرطاس ذا الى قرش فرنسي ذاك ذا يا ابو يا فلان عبد الشرع في هو ما بلا حركه بحيث انه يبدل القرطه ما بسرعه ما يرك ما يدري هو يبدل القرش من قرش لا لا في يومها فوال ظاهر الظاهر هم بيلاعبوا على العين خليك تراخى له وما هو ولا خليك بسبر لك شيء وتحل تحل الله ينجك لكن حينش على بيض الباغي قال <تصفيق> ولا في ال المهم بنام هنا في الساهر حي اسوي يعني وين امهم خلي امهنا خلي ما هي عرض رسول رسول لا هذا اي ولا في الساحر حيث اسا إنما صنعوا كيد مساحر ولا يفلحوا الساحر وحيث وقتها فهنا قالوا ألقي ما في يمين طبعا قلنا لكم في اختفار فألقى العطاء فقامت تبتلع كل الثعابي الذي قد حطوها واحدة واحدة تبتلعها حتى أنها قالوا فكانها في الوادي كملتها كلها ما خلت كثير ضعفهم بيقول بالآلف وعنهم جمعوا السحارة كلهم بعضهم ايه يصلوا الى سبعين الف بعضهم يقول السحرة لكن مدري المهم منهم كثير لاحق كبير وقصدها الله بأن السحر العظيم نعم قال فأخذ كل مأش كل سحرا قال هنا قال فألق ما في يمينك تلقف ما صنعه تلقف يعني تلقف ما تأكل إنما صنعوا تيد الساحر والأبلح الساحر وحيذ وأتاب فألقاها فأكلت كل مأش كل ما رموه من الحياة وتعب يعني من الحبال والعصية ذي تحولت فظ يعني في أنظارهم <تصفيق> لا ما من مرة السحر ما هو كذا السحر بيخليك تتخيل شيء لا لا ما عر أيهم مرة ورجع رجعت ال العصا حقتها رجعت إلى عصا عادية في يده وبذيك ما عبشين <تصفيق> ما بيشيل كذا ينهيهم مرة <تصفيق> ماي ماي لا ما بيخليهم يتخيلوا بس ما ما عد بيشيل أكل كله في أحباء حقة المرصيين كله ما عد بشيء. لما إيش تأكدوا هنا تأكدوا خافوا. درب ما جهتم سواه بهذا النسق هذا. قال فألقيا السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون موسى. لاحظ ما قال سجدوا. ما قال سجدوا قال ألقيا. كأنهم رجموا فهم كذا يعني سجدوا مباشرة كلهم سجدوا كأنها واحدة. من الحجج واحد رجع منهم، ألقية، ألقية السحرة يعني من الحجج كل رجيم وفهم، ألقية السحرة سجدا يعني كأنهم خروا من ال من عشر من هؤلاء يعني حين راهو خافوا مساره فوألقية إيش قال فألقية السحرة سجدا قالوا آمنا بربها رونا موسى لا قالوا بعض الله يقول رب رونا موسى لي ما قالوا ربنا ما قدم مغنين عادم دايم عادم ليش ما يقولوا آمنا بربنا قالوا إذا قالوا آمنا بربنا يقول ان انتم من ربك ربنا يعني للناس الناس الناس بربنا يعني هو يعني هذ بيدعي هارون موسى هذ يجي دعى هارون موسى كل من ما لا يا مهار حرام ده هنا ولا شوز هارون موسى نعم قال آمنتم, آمنتم له هنا يعني آمنتم له. آمنتم له قبل أن آذن لكم يصير على على خبث في فرعان ما قال ليش منو أصل الموقف موقف يعني عجيب موقف ظهر فيه انتصارهم يعني انتصار موسى وإيه هو إهرام يعني كان معبه مجال للمغالطة في نفسه لكن غلط بطريقة ثانية قال الحين أنتم ربيتوا ربيتوا وجو رضيه له من دون بالدعسة خلونا نتفق كيف المخروب نحن بيها نتفق ايه قال ليش تروح من سرعة يعني انكم مخططين لهذا الامر انتو ايا انتم مخططين لهذا الامر اذا ما بلا علينا السحرة وموسى اتفقوا علينا اذا هذا ذي ظهر ما بلا جاهوا بالتفاق منهم تركاف حاول يعني رج لانه قال لو, لو قال ايه لو قال ما هو صدق ليش يأمنو ما يقول الله قد أوعي بعده سجينا كذا قلت بينت فات فقال لا لأنه ظهر مسار موسى عليهم ما فيهاش دور لخلال سنة قال ليش يأمنو ما بتقول لكم يعني أنكم قلتت من قبل أنتم ياه وأنتم متفقين ومتواطين وهو صاحبكم ما باله جيت تلعبوا علينا تخدعونا فقال إيش قال أنا أنتم له قبل أن آذن لكم انه هو الذي علمكم السحر يعني هيبه الحين عرفنا انت يعني ايش اكتشفنا وجاكم انت وياك متفقين وهو بيعلمكم السحر ثم بالله اذا تشلت على الناس تر على يعني على خداع فيه انه هو الذي علمكم السحر قال لك فلقواقف عنا ايديكم وارجلكم من خلاف يقسم انه باي قطع ايديهم ارجلهم من خلاف يعني انه باذا قطع اليد اليمين يقطع هذه ال ال ال الرجل من جهة ثانية الرجل يسار وإذا قطع على يسار يقطع الرجل اليمين هذا من خلاف يعني متخالف يقطع يد من جهة ورجل من الجهه الأخرى أوه. قال بيكسل من بقى قطع أيديهما الرجل من خلاف ولا يسلب في من جذوع النخل قال وإذا في جذوع النخل يسلبهم صلب حتى قال قالوا إنه ما قال بيسلب على جذوع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 ومنه أبقى ربما منه أبقى في العذاب ذي باي يقعد يعذب خيراته نابل الله انه قال باي سلفهم واشت يجلس يعذبهم على طول لأن موسى قد هدد من العذاب هددهم بالعذاب ويعذفهم مدة طويلة قال يدره ومنه يشد عذاب لأن موسى قد هدد من العذاب انا اقول اذا نسخهم من هنا انجادوا فيهم خاطر قلنا لكم حين قال عذاب موسى وقلنا لكم أول. حين قال, قال موسى ويلكم لا تفتروا الله كذبا فيتحسكم قلنا بينهم قال الحين قال فتنازعوا أمرهم هذا يأيض يأي أنهم خافوا قال هذا يدروا من هذه خافوا من الصدق أنا والله طبع. يعني أني بعلمهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا ما إحنا مؤثرين لك ما عاد إحنا مقدمين لك على ما جاءنا من من آيات واضحة معنا آيات واضحة ما عاد إحنا راضين بأي كلام منك ولا نقدمك على ما جاء من من هذه الآيات الواضحة والأدلة والمأجذاث الواضح، وخلافه. محنام مقدمين لك على الذي فطرنا، يعني لنا أثراك على ما جاءنا من البينات ومن الأئم وعلى الذي فطرنا. ما مقدمين لك على إيش على الخ على ربي، بعندك في ربي على فطرنا تسوي وهم دكتور. فطرنا يعني خلقنا. خلقنا إيه. من البعض أيضا بيقول عاد يحتمل إنه, إنه لن نأذرك على ما جاءنا من البينات ولا لذي فطرنا ويقسمون لكنه أنسب كذيل إنه عادة القسم بيحطه قبل إذا لن أذرك لن نقدم على ما جاءنا من البينات يعني من أشياء الواضحة الأدلة الواضحة ولن أذرك على على الذي فطرنا على الله على خالقنا ما إحنا نقدم لك على خالقنا ولو بتسويه ما تسوي قالوا فك فاقضي ما انت قاضي سوي لي في نفسك سوي لي في نفسك وانه بازت تسمى فاقضي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياة على الدنيا يعني انت من تقاضي ولا جهدك تتبر شيء إلا في الدنيا هذا يهد أثر إذا كنت تستطيع ما جهدك أثر إلا في الدنيا كان هذه هي ظرف يعني انما تتقي يعني تحكم في الدنيا بس <سؤال> والآخرة هي أهم عندنا يعني لأنهم يتآمنوا وإيمان طبعا وعرفهم وقال لهم قال لهم, لهم يتوحفهم <سؤال> <سؤال> ووحعهم قبل ودعاهم وانه باجي يوم حساب رقابه وانه باجي واحد بقى يتخلق في جهنم ويتخلق ذا الحين لو يتعذب لو فلذا قالوا لن نعذرك على ما جاءنا من البنينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قابل يسوي لي بات سونا يختم بل يسختم لأنك إنما تقضي هذه الحياة إنما إذاك تحكم إذا استرثت الله في الدنيا بس هذه الله نظر دنيا. تقضي يعني ما تكابيل الله في الدنيا بس ما إذاك تحكم وتتحكم من في الدنيا هذا إذا استضع هذا الدنيا بدل إيه والدنيا بدل من الحياة إيه صح من الحياة الدنيا صح قال إن أسرد أللوا ليه قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا قال أكدوك إن يعني إننا <تصفيق> آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا يقول ربي يغفر لنا كل معاصينا التي سبقته وما اكرهتنا عليه من السحر ويغفر لنا السحر الذي كانت تكرهنا عليه مم. يعني حتى يدل ايه حرص بدأ اقتنعوا اقتنعوا تعرفوا من كل شيء قلنا لكم بالواقع الواقع هم عارفة من البداية ان ما هو سحر من هذا والبارد بدأ اقتنعوا ما عبد الله خايفين لما رجع رايو ذا ورايو بدرة الله يعني انهم خاف ورجع قالوا ها خلاص وش ما جا فيه وقال يا ربي قد يهب لهم قوى قوى إمالهم وك نا <تصحيح> يا ربي قد يهب لهم خاف يعني قد يعذبهم الدنيا فرجع قالوا ايه إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكره تنى عليه من السحر ويقفر لنا السحر هذه كان تكره عليه لأنه أكره هم على من ان هو موسى اي جاء بالسهر اكراس كلهم مجمعين يعني كانه بالقوة يجي يحارب موسى يجي لعرض موسى قالوا والله خيره وابقه ان قلت انك اشد عذاب ابقاه قالوا يا ربي خير تفضل ما ابقى هو خير لنا وذي باينفعنا هو ذي باينفعنا با كل الناس يعني لأنه مستر الخير ومستر الرزق ومستر النعم وهو ابقى وذي هو بايبقى بايبقى يعني لأنه يعني بيبقى حتى في الآخرة دائم ما يمكن أشي يعني يزول. إنه من يأتي ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يها. قال لأن لأن ذي يموت هو مجرم رجع جهلا ربي ما من له جهنم. هذا كلام ربي بمواه. ما هو. إله مش بينهم. الله لهم كلامه حد بيعلل قالوا إن إنه قال يجري أن هذي يأتي ربه هو عاصي مجرم برجع يجي لهم بقعد إيه يعني إنهم يأتي ربه مجرم، فإن لهم جهنم فأيجي في جهنم في النار ولا لا يموت فيها ولا لا يموت فيها الجلس من شدة العذاب ولا يحيان لأنه في عذاب إلى حد الموت هذا معنى لا يموت فيها ولا حيان يعني أنه عذاب جديد إلى درجة الموت لكن ما يموت فيه قعد معلق لا, لا هو ذي حي وسلما العذاب ذي وصل الى الموت ولا هو ذي مات حتى يصير من العذاب. فقال هذا ذي جد عتر قالوا هذا ذي خاف منه. إنجلس واحد كذا لا يموت ولا يحيا العذاب أنت ولا تعذبنا كم ما لا الموت نجحت. حياته الدنيا نجحت لكن ما ربي انه يعذب واحد عذاب قال لا يموت فيها يعني لا يموت فيها العذاب لا ولاها. يقعد يتعذب آخر. فإن لو جهنم لا يموت فيها عذاب لق يعني إن العذاب شديد لإن ذحينه بحاولوا يعني مثلا بالبشر بحاول يشد العذاب أكثر ما يستطيع لما يدوبه يموت ووقفه لما يتعفى ويزيد والكره قال هم يعني ما بيسري زيد والأشدة ما ربي به زيد يزيد يزيد وبيستمر بيستمر وآخر ولا ولا هي يعني إنها سادر وبيقف في بثيكة في الحالة هذا يعني شدة يعني ما بعدها من يأتي ربهم من قاله إنهم يأتي ربهم يلي من فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أحد يعني لما لا هذا الايه خلي واحد معي بالي بأي في الدنيا أي شيء في الدنيا معي بالي ما ما تحمل يجلس واصل يتعذب لا عادي. عذاب ما أجد منه ولا يحيا ولا يموت يقول كذا يعلق من شدة العذاب ومن يأتيه مؤمنا بالعكس ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات مؤمن بيعمل ما هو من يصدقه بدون عمل مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا باجيهم الدرجات العليا وش الدرجات العليا جنة بأنها بدر لهم لهم جنات عدن سجلين تهسيها النار دونعرف من عدن يعني عدن يعني إقامة جنات إقامة دي بس يجي ما أحد يسكن فيها جنة كنفز باستقر فيها استقرار أمان ورخاء وسعادة ما ينتهي منها هذا جنات العين جنات عدم تجري من تحتها الأنهار الجنات يعني مزارع ومليئه بالثمار قلنا لكم جنات يعني تغطى كلها بالاشجار الكثيره تجري من تحتها الأنهار ومع ذلك خالدين فيها مخلدين فيها ما ينتهي عليهم نائيا هذا لو ما تحصل أهد الله عشرين سنة اي سنوات إن الإنسان يبحث الآن يبحث الإنسان بنفسه لاي مبلغ بسيط من المبلغ بعضاً بالدراسة يجي لها مبلغ بطل وإذا يستمر راحة يعني نعيم ما بعده ويستمر لا لا لا خارجين فيها هذا يعني لو تحمل الإنسان أي شيء يهون هو إسرائي ويصل إلى الجنة ما عليه بالي وش ما هذا اللي يحصل لا يقطعه قطع لا يسحب الا يموت من الجوع لا يموت من العطش لا يحصل أي شيء ما ما هيبا اللي قلنا باي ايش باي موت ونسى ورجع يرتاح مثل ذا وجوب نعيم دائم نعيم ما بعده نعيم يعني ما ينقص الشيء خالدين فيها ابدا وذلك جزاء من تزكى هذا الجنات النعيم جزاء من تزكى يعني طهر نفسه من الادناس ولقد اوحينا الى موسى ان يسري بعبادي فضرب لهم طريقا في البحريه بسعر فاوحى الله. الله الى موسى قال يعني فرعون ما عاقب من سياكل لحظه وموسى اوحى الله الى موسى ان يخرج قال اسري بعبادي اسري يعني امشي بهم فلال ارحلوا فلال يعني امشي فلال بهم ما يسري يسري واحد يقول يسري واحد يعني امشي فلال قال اسري بعادي يعني لا تري علما اسبح بعادي يعني بيجيئ بامله خذهم هذيك دامله اذهب انت وياهم قال الى البحر فاضرب لهم طريقا في البحر يا بشا. بس بعد عند البحر قال اضرب لهم طريق في البحر حدد لهم طريق مباشر له طريق هذا دليل على ان ما هم ابلت فاجئ نرجع فتح البحر ما ايه البعض بيقولوا في المدرسة انهم وصلوا انهم هربوا مع موسى لما وصلوا عند البحر الله معدروا كيف يسويه ورجع دار ربي يعني اضرب بعثاكر البحر ورجع الطريق في فالواقع موسى لكن موسى هو عارف من البداية لانه الان يؤمر الله عاجة عاجة, عاجة مجره وقد دخل بالليل ولا قال كان اسري بعباده يعني بذيك اذا المؤمنين كلهم والسحرهم وبنهم فاضرب لهم طريقا في البحر يا بسح؟ قال اضرب لهم طريق في البحر يعني فرد حدد لهم طريق في البحر. يقول يا ستكون يعني يا بسه ما قال ما في هما ولا فيها هذا يعني لما بيحدد طريق في البحر ووو يعني ووومفتح الطريق اللي في البحر وكان الطريق ناشف يا ما يحتاج ولا في بلل. قال قال لا تخافوا ذلكن ولا أي ولا تخشى. امشي ولا تخاف انه بايدركك لا تخاف بايدركك. ولا تخشى انه بايجي عليك ضرره مثل ايش مثل الماء لا تخاف دركا يعني لا تخاف انه ولا تخا ولا تخشى اي امر اخر تخشى, يعني تخشى انه ان البحر فوقكم مبلغ عبد يقولوا فيه يعني لا تخافوا دركا ولا سخشى يعني ولا سخشى أن تهلك ال, ال, ال اليم نعم أو الغرق فأتبعهم فرعون بجنود فرعان الص يعني هم لو ما فأتبع فأتبع. فأتبعهم فرعون بجنوده لا بعد ما صرموا إيه لكن الظاهر إنه النهار فش بعوهم مشلجين يعني الصبح بعد يشرب الشمس أيقعد البحر مغلوب لا ما قد وصلوا. للحين ما قد وصلوه فأشبعهم فرعون بجنوده لحقهم فرعون وجنوده فرعان نفسه قاعد العملية ما عادوا صعب له الأول قاعد العملية هو راح وخرج وجل الجاهو والحجم الله أتبعهم الظاهر إن أتبعهم أتبعهم بالجنود نعم يعني جعل الجنود يتبعوهم وما كان معهم غير أتبعهم هو بالجنود ناس بيعهم بالجنود يعني كان نتبعه بالجنود لكن هو كان يعني كان معهم قال إلا قالوا إلى أن وصلوا وصل مثلاً أولًا وصل موسى سوا أصحابه إلى عند ال النهضة حول البحر، وفرعون قدو وراهم لما رأيهم فرعون وجلوده وقدم عند البحر، ما عمل عم البحر قدامه وراهم فرعون قدم جد رأيهم، الحين رأيهم قالوا إننا لمدركون، قالوا إننا لمدركون قدم زرار الحكون أوان عباني يم على البحر. قالوا ورجع قال فقلنا نضرب قال يحكي الله قصة سبحين خافوا ورجع قال قلنا نضرب دعا ساكل البحر وفي الواقع كأنهم ما كانوا معارفين. ما بلاهو ما هم عارفين بلاهو ما هم بدوا عارفوا قلنا من الأسابة الله ربما أن الوحي ما قاله ليه السابق قاله يسري الوحي قال له يسري أمره يسري ويغضل ما مبقى. لا لا قال وقد أوحينا إلى مساء نسري واش اختار عندما يجعل ذلك فضغر وانا ربنا ترى انها معي ربي سيدي فقل نضرب يا أخي ايه فضغ الخضغ ايه يعني, يعني الباهر ايه صح فلا عندك وفي الواقع نزل الوحي مرتين في البداية قال له الله اسري اسري واضرب مش مالك اسري فضرب يقول لك قبل حاجة اليل ولا قبل الليل ما عادل حاجة لا لكن حين قال فلما قال اند... قال اضرب بعثاك عاي مش وش قالوا ربما انها وش يضرب لانه قال اضرب لهم طريقا قال يضرب بعثاك قال بالأساك اذا ايه وبا يجي يعني اختار طريق من البحر ها اختار طريق من البحر قالو... قال, فلما قال اصحاب موسى قال كلا مانتو ما مدركين يعقدنا دايرين ما ما ايوا عقدوا دايرين ما اي لك الخبر اي لك الخبر قلنا هذا ما عاد فيها خلاله شفتت لهم أو أسري لقدوا بينها ما عابلش ما عاد ما عاد هنا في يستاذى عندك فقدوا ذا قال إسري واضرب بريك ورجع الحين قال وفي قدم عند النهر أسحاف وأسحاب وقال لا لا يسحاف هو إنما ربي لا وربما عاد لك إذا نقول كيف له كيف ساود. قالوا ربما انه جله هنا بالتفصيل اول مرة قال اضرب لهم طريقا في البحر ما حد انك كيف يساول وقال قال اضرب بعصاك في الاهة الثانية بين لهم انه يضرب بالعصا وفي في في الجاعة قال فدخلوا في, في يعني جالهم طريق يابس في وسط البحر يابس ورجع دخلوا في الطريق بيمشوا فيه لما قد بيخرجوا يعني جريد فرعان رأيهم ورايوا الطريق مفتح قالوا يدعوني إحنا يقولون ليش يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم للحكم انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون طلعوا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم <Louvre> يعني قال قال قال مخشري, مخشري. ما قال نفتح 12 طريق و12 قبيلة وعاد بي يذله وجعبنا له فتحات بينها احنا يعني هنا الايات واضحه يشتي طريق ولا طريق قلنا طريق 12 طريق ما احنا أثناء بيجي بيجي قصص خيرات فيهم بارقة في من الكشاف ذكر في قصص خيرات فيهم بارقة ما في أشياء ما هي معروفة وبعضها ما بيجي مستندها من يعني معروف يعني ما طبعا. ما تستند إلى, طبعا. إلى طبعا. طبعا. إيه لا نص يرعي ولا يعني ال اليهود اللي أسلموا جابوها لأن الروايات خيرات اللي ما خفوا القرآن الروايات خيرات ما هو كذا يجيب ويفسروا بها دخلوها بس يدخلواها عندك مثلا الحية قالوا مدريفة في جاو تقوم جاو بيطا خشمها مدريفة 12 قدراء او مدريفة يعني ما يجاو برخيرة ما هي باية في حاجة انا عم احنا في حاجة صالح ناس حي عادية تأكل وما احنا في حاجة انا اجيب ما عاد حتى مراه يقبل حياه فما عبرنا مسجد حياه عبرنا مسجد ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها فالفضل بالامر في ضريقة من البحر يبسع لا تخافوا دركا ولا تخشع لا يخاف انهم يلحقوه ولا يخشع انهم يجي لهم شيء ولا انهم يعثم عليهم الماء ولا يغرقوا بينه فأتبعهم فرعون بجنوده لحثهم فعشيهم من اليم ما عشيهم غشيهم أذي عشيهم يعني مياه حظيمة حتى كان جاءت وقم حتى أهلكتهم هم خائفين بعضهم حق لا بقى المعاك قال وابل فرعون قومه وما هذا؟ بحب اللي قالها بسرول إنه قال حين قال وما هذا؟ أظلم ضيعهم وأهلتهم ورقهم دولة دي قاموا معهم لأنهم كلهم يعني إيه؟ مغرق غرقوا مشكلة مع هذا المشكلة الغرق مشكلة كلهم بجهنم ما هذا المشكلة خيني فيه الهلاك ذي يا مشكلة أنها يعني ما يعني حين ما نفعهم إنهم يقولوا يا إحنا إنه ملك ولا إنه قادر ولا خايف نافع اضل لهم و فرعون قومه قال وما هدى عاد قال عبارة وما لأنه كان فيها استهزاء به حين قال ما وريكم الا ما ارى وما اهديكم ما اهديكم الا سبيل الرهيان كان ما بيهديهم الله الا سبيل واذا عندك ما بلع فرعون قومه وما عاد في جهنة. هل يمكنك راحوا مع المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من هذه من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد جنود فرعان يعني يعني بعدها رجع موسى وأصحابه أصبحوا أم الدول أم الدولة معهم أم أحد يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمنة ونزلنا عليكم المنة والسلوى إذن هذا ينبه أن الله أنعم عليهم نعمة كبيرة هنا بني إسرائيل الذين خرجوا معه وذي آمنوا وراحوا معه كانوا بيعذبهم ويقتل الأطفال وي جاي وي يشتغلوا ليل ونهار واه قافه شاقه والنسوان قالوا شلهم يخدموا عنده ورجعا يخرجهم ربي من عنده ويحررهم ويقدم دالحين يعني قد الدول لهم والأمر لهم ولا لهم في يعني نعمه كبيرة يا بني هراير قد أنجيناكم من عدوكم هذا العدو الا دوده في عذبكم ويشد الهمه يدك أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ايضا وعدهم قال لهم الله إنهم يلقوا في أي في الطور يعني مع موسى يلقوا في الطور ان بنزل عليهم ليه التوره الجانب الطور الايمن يعني قالوا ان الايمن يعني المبارح الجانب المباركة. ونزلنا عليكم المنه يعني انجيناكم من عدوكم وانزلنا عليكم كتاب وانجيناكم يعني تلاقوا يعني معهم موسى حين انزل الله على التوراة هذا نعم كلها هذا حين يصلوا الى هذاك المكان دي حضرة دي انجال هذا المكان المقدس هو المكان اللي حضروا انزال التوره على موسى هذا نعم كبير هذا قال ما كلها مباركه لا الجانب نعم الجانب ذي جاء فيه موسى نزلت فيها التوره ونزلنا عليكم المن وقال واطعمناكم المن والسلوى المن قالوا كانها مثل العسل بي لهم هي اثناء التيه قالهم يعني مثل العسل وهذا المن والسلوى قال طائر يلهم مثل العسل يعني كانه قالوا من الطل الطل بيتكون على الاشجار ويرجع يعني يتصلب كذا اذا ما يقدر يتصلب قري يقيم رسام قالوا حالي عسل واحدهم ايضا الايش قال السلوى طائر لا بي بيجي فوق الأشجار بيجي فوق الأشجار الطل الذي فوق الأشجار قال القائم القامس الطل قال بيجي فوق الأشجار ويرجع يتغير وقال يوجد فيه حلاوة ويصمق ويصبح كالعسل، فأكثر الله لهم من هذا أنعم الله عليهم بهذا وأنعم عليهم بالسلواء بالطائر هذا إذن أنعم عليهم رعم كثيرة كلهم من ضيبات ما رزقناه أنعمنا عليكم ورزقناكم وخليناكم تنتصروا كله من طيبات ما رزقناكم ولا تطفوا فيه يعني كأنه وسعنا لكم الارزاق لا تطفوا فيها يعني المفروض ان هذا الارزاق تستدين منكم ومن شكر لا لا تطفوا وتخالفوا يعني تستعملوها في مرضات الله ولا تعصوا ربي مع هذا النعم كلها لأنه إذا عصيتوا قال لا لا فيه يعني كأن في ما اعطيناكم كله من طيبات ما ردعناكم ولا ستقوا فيه فحل عليكم غضب كأنه حل قالوا معناها يجب أو يثبت عليكم يعني بالفرق بين يحل ويحل يحل الذي يقول يحل بالنحالال يعني يثبت قال بحل غضب الله عليهم بحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي ما يحل الغضب عليه قال فد هوا قلت هلك فأنتف هو قال اشكر الله على هذه النعم التي قد أعطاكم فهذا المفروض يعني يعني كان في عبده المفروض عبده هذا الكلام لكل لكل مؤمن الحين جوه في نعمة إنه يشكر الله عليها ولا يعرض نفسه لأهل فوات النعمة هو يسحق الله لأنه قال ولا تطقو فيه فحل عليكم غضبي الله إلهي في نعم ما رزقناكم جو ما طيباتي ما رزقناكم يعني يعني الذي ولا تغوا فيه يعني في الذي رزقناكم فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه يعني الهلك عاد بتقولوا هواك ما فقد واحد فوق بيت ولا فوق الجبل ولا قال يعني انت وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وايضا اذيكن اعصي ادعي يعني عالبان عم معكم نعمه ان يتوب عليه اي واحد لو هم كثير لو يتكرر كما لو عفا واحد كما عفا ان قال غفار يعني كثير المغفره ما قال غفور ولا غافر ما قال غافر غفار يعني كثير المغفره لمن تاب لكن بشرط فالمغفره بشرط قال لمن تاب يتوب واحد من ماضي ويؤمن ويصدق بالله بما جاء به ويعمل عمل ويعمل صالحا صالح ويستمر على هذا ثم اهتدى قال ثم اهتدى وبعد هذا يستمر على هذا الأمر هذا قالوا انه قال ثم أذهب ثم عادة بتفيد التراخي والتباعد بين الأمرين عادة بتفيد التباعد الزمني بين الأمرين يعني يا أبو علي ثم محمد يعني محمد جاء بعد علي فترة ما بعد فترة لكن هنا ما هو الزمن حين قال ثم اهتدى يعني التباعد المعنوي يعني أن إن هذا الاهتداء هذا يعني هذا أهم من دار كلهم بين دباغ ناه أهم من الايه يعني إن إن واحد يتوح ويؤمن ويعمل صالح هذا كله عمل يعني عظيم لكن إن يستمر على هذا هذا أعظم منه بكثير ثم اهتدى قالوا ثم اهتدى يعني ثم استمر على ذلك البقاء البقاء الثبات على الـ على الـ على الايه على الحق وعلى يعني الالتزام بما امر الله والثبات على هذا هو امر كان عزاب واهم فر اذا قال جعل درجه العال قال غفار لما ضروري تحصل كلها يحصل لي اربع امور واني غفار لمن تاب هذه مع هذا تاب وامن وعمل صالح ثم تاب ضروري ما ما تاب مثلا ولا ما عمل صالح ولا تاب وما عمل صالح ولا تاب وما امن ولا تاب وآمن وعمل صالح لكن ورجع بعدها خول مستمر على الالف ما ينفع المغفرة النية المغفرة يظل <تصفيق> هذا بتفيد انه انه ما بيحصل إنه, انه ما بيغفر الا الذي يحصل في الاربع العمر إذا, ش... يعني إذا, واحد من الع... يعني إذا... اذا اذا تاب واحد من يعني كانه ربما الحين اذا تاب واحد من ورجع ويعصي ودخل جهنم كذي عاد ربي على المعصية حتى تاب من أول ما من هذا يموت لا يعني إذا عصى واحد ورجع تاب وعصى وتاب ورجع عصى بقى نقول بقى على المعاصي كلها ولا على الأخيرة ربما يعيه علىها كلها ولا كلها أصلا ما بالله النبي حتى ما واحد بيغفر له يعني وإيه ويدخل خرجنا وإذا قد دخل الجنة ما عد يستابر إيه ما كلها أما إذا ما عقده يداخل الجنة فقد بأي يتبر يدبر الآن يعني ظاهر الآية إنها ضروري هذه الأمور لأنه عن اهتداء عدم على الهتداء لأ اهتداء قالوا يعني استمر. لأ وش معنى اهتدى واحد ثم قال ثم اهتدا ما على معنى وش ما ما بيدا بيتاب وآمن وعمل صالح ما كذبوا مهتدين قالوا جعده ثم اهتدا فما على معنى الا يعني استمر على ذلك فلو إنه ما هو المعنى الحقيقي لها هنا قالوا معنى اهتدى يعني استمر لأنهم ما له اهتذاق وش بعد اهتدى اهتدا كتاب وآمن عمل صالح كذبوا مهتدين لكن قال كأنه قال ثم استمر <تصفيق> إيه، قال يعني الأسفار اللي منتابوا من عمل صالح ثم احتاج، وما أعيرك عن قومك يا موسى هنا الحين نذكر الله قصة موسى لأن الله طلبهم طلب موسى وقومه يحضروه له يلقاه في يعني استعدوا المو وعدهم في مكان في الطور كان بالطول الأيمن، الحين قال وعدناهم، ورجع لها موسى هو, هو أصحابه. يعني اختار منهم قالوا سبعين بعضها قال ايه لحبر الميقات او لحبر الموعد لكن قالوا انه قبل الى الصل جاء فيها رغبة رغبة انه ايه انه يسبك يروح يسير يعني ما علي سن يسير معهم يسير, معه. يسير. بيسير قبل الموعد قبل وفا الموعد يعني بالحين يقول جينا بعد عشرين يوم ورجع بيسير ورجع عجل قبل سواء العشرين يوم من الرغبة في لقاء الله وفي يعني فيه فعل الخير يعني سبقهم وتعجل عليهم فالله دي يقول لي ليش لومة لاش احنا حددنا لك موعد انتو قمت ليش استعجل عليهم قال وما عجل قالي قال الله وما أعجبك عنكم يا موسى، وش اللي خلت تستجى عليهم؟ هذا في الت... يعني توب يخلف، ليش تستجى عليهم؟ <تصفيق> ايه؟ تفهمي يعني <هل> قلت <تصفيق> يعني ت ولا ال يعني ليش؟ وق وقال... قال فما أعجبك أو وما أعجبك عنكم يا موسى يوم موسى قالهم ولا على سليمان دليل يعني ما ما سبقت تقول يا احنا إحنا يعني كان الاجتماع بيننا جوار. هم راي على اثري وعجيت اليك ربي لترضى انا سابق ترضى عني الجل... كان يقول جل من الخير. يقول اليك وجل وارضيك عمل الخير لان المطلوب المسارعه في عمل الخير هم باب في عمل الخير قال إليك في الخير وأنت قال فإن ناقذ فتنا قوما من بعدك وأظل لهم السامن يعني بعض الروايات بيقولون إن كان قوما مأموري ما هم قبله هو ما, ما هم لا وذوله اللي اختارهم سبعين رجل بس يعني والباقي هم كانوا مأموري قال بيكتب التيسير يعني كان الكل مطلوبين ما بلنه بعضهم قالوا باي عدم عدم اجتهاد يتأخروا يعني تعذروا فأعذروا ما مشوا معهم وهو ما عد رأيه لما شعب ورجع كأنه قال بيقول ايش حين مشو معه. جالهم جالهم ما عاد ما شعبه قالهم قالهم فتنه بلوا هم تراهوا ما جاءهم معهم ورجع جيه السامري واحد يلعب عليهم ما ليهب لهم عجل سووا لهم عجل من ذهب وخلاه وراحوا يعبدوه أمغال السبعين أمغال السبعين له لا لا الباقي ما سبعين أمه ما السبعين قدمناه ما بلا يشكر على غيره قد استخلف إن, يعني ان ان ان ان انها ان, إن يقدر استخلف هارون قال اخلفني آه. قال انه يجلسنا ما بلا لله الا هو ما رضي وقالها خلاص اقعد عندهم لان الشيء ذا حين جلس ترتي اللي على الترثف قال فانه يعني هايدا حين قال هم لا على غيري ما معنى قال ما اجلك عن قومك يعني عنهم كلهم ليش ما رحت ما يجي معك يمه ما هو على ذي ذا يقولنا ما كننقب بعض حين قال هم أولئ على أثري <تصفيق> هاي هنا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك قال الله قد فتنا هنا في الواقع الله ما بيشتن ما الله ما بيخلي حد يعني ما بيخلي يزين الباطل لأحد ولا بيحاول يعني الله ولا يجعل شيء يخليك تخرج عن الحق الله بيضعي الحق وبيسهل لك كل طرق الوصول إلى الهداية هذا من الله لكنه يخلي الناس لا يفعلوا والله يخلي ويخلي إبليس أحيانا يخليهم وزادوا على واحد وأحيانا يحاولنا ما يخلي إبليس ينتصر علينا فهنا قال حين قال قد فتنا قومه أراد إنه قد تركناه تركناه يلعب يلعبهم السامن إنا قد فتنا قومك من بعدك وقض الله مسامن اذا معناه فتناهم يعني تركناهم وخليناهم خل... ما عاد ما عاد ايش ما عاد يعني خلي ما عاد حفظناهم قعدنا نحميهم لانهم مات ما بهم خير كانه لانهم فيهم, لأن فيهم شيء من ال... يعني ما بهم خير يعني ان إنهم... قالوا بعد ما خرجوا من النار من البحر قدام ماشين وجاء راي قالوا رايو ناس كان رايو ناس بيعبدوا قالوا جعلنا اله ان كمالهم كما يعني إيش يعني ذا؟ قالوا استويا جنهمهم قالوا أبنا عائلا أبنا صنم من الله شيم في الماء ماذا؟ كيف بس برصنم؟ إنهم المفروض في خلاص السماوات ولا أظوا؟ ولا يمكن شيء يدرك ولا يمكن شيء محسوس؟ ولا عاد ما يعلنه أبلا محير ولا بقره ولا؟ يعني انهم كانوا يعني حتى كانت منتشرة حكاية الأصنام ومكان بين بعضه. يلا جينا ملاهم ذا؟ ما بالله أضرب موسى و السبعين الذي يا المية المية قايتنا بسرعة يعني ما ملأنا جذافين فالله قال لي فتنام إذا فتنام تركناه إذا ليش بيعبر الله بهذه العبارة ليش يقول فتنام يعني يقول بدل ما يقول تركناه يقول فتنام قالوا إنما من ناحية يفيد الناس إن الله يعني إن رعاية الله أنها أمر هام جدا إذا ما حضرت كأنه يعني إذا فلتها فخلص يعني إذا فبا يفل للإنسان مثل حين جوا الأب يقولوا آيش باي يقولوا ما سخبنا حين يخليه ولو بقى حين يخليه سائره في سيول وذلك بيقولوا ما سخبنا مع أنه ما هو بيحاول يسائرهم ولا ليش ليش نتركهم يعني لأن مهمته أن يحافظ على م. يعني كأنه إذا ما حافظ عليه باي يمتسخوا بيقولوا الأب إنه ما سخبناه إذا خلاهم إيه يقولوا ماذا؟ يعني لأنه لأنه لأنه ما ممكن يسبر الأب الإبن اللي ذاك الأب يراعي هكذا يكن عاد أنك بيجوا زيادة الحاجة الثانية قالوا أيضا تعبير هنا تعبير الله يقول لا يقدروا ما بيجي يقول يعني ما بيقول إذا ولا خرجوا من الدين وقالوا يجي بسلوب الشكاية يعني شن هذا الأمر ما يهمنا ولا نبالب يعني أخرجناهم الحين عبر هذا يعني كأنه ما إحنا مبالين ولا ولا هم أثر علينا ولا هضللنا ما يعني هكذا الله عند ما يعني يفسق الإنسان ولا يخرج يعني يقول أضل الله, الله يعني ما حافي رجع يعني يعني ما حافي ما يقول أنه يقول أنه متحسف ولا مغثي متقثي ولا يعني ولا أن يعني اللي جلش ولا انه يقولوا ما هم تضرر ولا هم بالي ولا هي فقالوا هذا الأسلوب يا عظم نحو هو بعده وقعد ضرر مشي بعد ما وقعد ضرر قول الله وقته ولا وقته بيقول قد يعني قد فتن يعني ترك نعم قال ترك نعم ايوه ايوه ترك نعم فقض الله جابي عز عني في اكد هذا المعنى لا سبر، أظع عندك وضح زيادة حين كل، فتنا قومك من بعدك، وأظلهم السامري، آه وا، وأظلهم السامري، قال وجاء أظلهم السامري، هو شخص قال آه، ما لا ما معنى من يفترن يعني ترك نام خلى يعني تركناهم في فينا. تركناهم يعني خليناهم عنهم ما عاد هبنالهم ما عاد صحبناهم ما رح حامنا تم الحامي عليهم إذا ما أشتهوا في هذا الطريق في حين يقول هذا لأنهم بيروحوا قالوا يستوي الله يستوي بدل حجر يستوي بدل أشياء يوب أشياء يعني شيء برات بعد ما يخرج من النار ربيذي قادر وقادر على كل شيء وأنعم عليهم وينجيه من فرعون ويلك فرعون ما يخرجوا من النار الله بيقولوا والله هذا ناسنا من عبده موسى بل كان مع موسى وبي ربي ليحفظهم وقولهم م... لا ووقدامه قال نقال جاء وجهه بيهودي بس أمير المؤمنين بعد موت رسول الله قال ما مات نبيكم لا بد أنتم تقتله على من هذيت والله ما قد أنتم يعني اكتير ذرمة ذرمة على المسلمين أنت وأنت عملهم قال كذا يقول ذا هو ذي وجاءوا عليهم يرى المؤمنين قال أنتم خرج ما حين جاكم ربي من ال من ال من النهر من البحر رحصوسي تقولوها بلنار اله, إله إله نعبده استعبدوه أنا ولا بقره قالوا عاد يديكم عاد رجالكم قال ما لي يسفك عادكم خرجتم بين الماء ظاهر النبالة هذام ورا كان هنا بس نام قال فرجع مسايلهم يغضبان اسف قال يا قوم ارجع حين قال له الله كذا ريح هو ساقد غضب وكان قلنا شديد الغضب غضبان اسف الاسف قالوا الاسف اذا جمع واحد بين الحزن والغضب يعني كما قد واحد يعني حزين ومتحارق قالوا اسف نبل هنا إذا بدنا نبل معنا الحزن وبس حن قال غضبا ولا أفرح أسف كذا يعني إذا جتمع الحزن والغضب قال أسف يعني بيتحزن واحد على شيء وتحانك ليش ما سواه ولا ليش هو ليش قدو متحارق عليهم جار كله في تعب فيهم وقابع ونجلهم وخرجهم عن تفرعون ونجل أنهم ونجاهم يعني من ذاك العذاب اللي كان بيسوهم ويلعبهم لعبة <تصفيق> ورجع يروح يخرج يعني إذا ما بلا راح يخرج الناس يعني مجرتين قال غضبان اسيفا قال يا قومي ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا ما قد وعدكم ربي قال وعد حسن بعضهم يقول وعدهم بالاستخلاف فالارض والتمكن وهبل من وصل الله من الله فهل طال عليكم فهل طال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فطال عليكم العهد ما عد حصل لكم هذه قد وعدكم ربي من الخير أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ولا تشتوق لقد انتم تشتوق غضب من ربي تشتوق يعني عذاب من ربي طبعا هذا ما يجال للإنسان إذا فعل فعل السهل يستهل بالحين تقول له والباتة ما نحن تتشيل لك خط ما بيجي يشتي خط ما بلا لكن بحين يفعل أفعال تقتضي هذا الأمر صح. قال أم أردتم أي حل عليكم غضب ولا تبدهم بهذا الأم يعني أردتم أن تفعلوا فعل يتصدى يعني قلت شوي بتفعل وفعل يتصدى غضب فأخلفتم مواعيدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قالوا ما أخلفنا موعدك يعني والبقاء على الدين وعلى الإيمان وعلى ترك الاتخاذ عليها أخرى حد و... حين قلت قد... حين قلت جايو قبل يعني حين خرجوا من النهر ومن البحر وقال لهم قالوا إلا أكثر ما هو سابق ويسنكر عليهم ورجع جه ثاني ما ما يبيقوا بيعبدو كبيع يبيدو سبيع سبيع ما بلا يعني تمثال سبيع قالوا ها يجوبوا قالوا ما أخلفنا موعدكا بملكنا ما هو بقدرتنا ما استرنا يعني يعني خارج يعني مات مالكنا أنفسنا ما استرنا نتحكم يعني كأننا مضطرين إلى هذا الأمر ما أخلفنا بموعدكا بملكنا ولكننا حملنا ها لا بعضهم صح بيفسروا الحين قال مو يعني ليك ما رحكتوني ليك ما رحكتوني زي كنا لكم بيفسروا بإمكانهم أمرين ببذهابنا كلهم وقال ليك ليك ما رحكتوني تروحين ما رحكتوني رجعوا أو سويته فأخلفت الموعد قالوا ما أخلصنا موعدك في ملكنا ما هو باستطاعتنا يعني كأنه خارج عن إرادتنا ولكننا حملنا من من زينة القوم جا إحنا محملين أوزار وأشكال يعني من الـ من الـ من زينة القوم من زينة الذهب وفضح جوهرات قالوا جاء مكان معهم جوهرات وذهب ولا داروا كذي سبوا به ما سبر يخلها ويسافروا ولا سبر يشلوا معهم ثقيلة فقالوا بأن ريا مو به في حفرة قال حيث قال المسامي قالوا لكننا حملنا نا أوزارن الأوزار هنا ما هو ضروري معافيه الوجر يعني كان ثقيل الحمل حمي قالوا يا إحنا محملين بعث وهي هذا الجوهرات ماذا لا كيف بها من دينة القوم فقذفناها قدفناها في حفرات فكذلك القسامري قالوا قدفوا كذلك الذي كان معه في الحفرة ورجع قالوا قدفناها ورجع قال فأخرج لهم عجلا جسد اللي اخرج لهم من الحفرة يعني أحرق جمعوا كل هالجوهرات واحرقوها لما قدية في السيل ذي سائلة ورجع هبه صاغه كان بسيط كمع خبره في النح صاغه على شكل تبيع قال فآخر يوم عيلان جسد خرجان من الذهاب ذا كله من ذهب كله ذاخر يوم عيل جسد بس ما بيروح مبلغ يعني تمثال لو خوار جاب يسجاه هو مبلغ سنعله عيل من من يعني من ذهب او فضة وكان فتحه من ذهب وفتح له فتحه الى وراه يعني خارجه فتحه تخرجه كله كما جاء صوت الريح جاء فيه صوت مثل صوت التبع الخوار يعني قاله صوت التبع خوار مم. ورجع فيه الريح وقال صمع الصوت ذاه وقال هذى ربنا لذنه من ذهب قال فأخرج لهم عجلا جسد الله وخوار فقالوا هذا اله لحن قال الناس هذا اله هاتم ومسوين جاء انه راح يلقى يعني يجي <تصفيق> الناس يجي الناس يجي ربي وما في حاجة ذا وكيف من يمكن يجي ذا اله يجي اله ربي وامدارين ان الاله وذي خلق السماوات والأرض وان هذي يتحكم في الأشياء وان هذي على كل شيء وان نصرهم وان هذي يحفظهم ونجيهم من فرقان ما اقول يجي حجر حدي سبره ذا قالوا هذا قالوا ايشكوا فقالوا هذا الهكم لحن قال الناس قال هذا الهكم وإله موسى والله موسى ذهب هابلان موسى ذهب ذهب ال يعني قال يوفق فنسي. ما ما توفق انه يلقاه من في وراح يلقاه حين راح موسى قالوا القه ايش ما له قالوا ما بلاغ له خذيه قالوا لاكم الى موسى هذا ما بلانه موسى راح وقال ذهب لي القه هنا ما درى ما يدري هارون هارون كان فرع هارون عندهم ما له قال قال يرون قال الا يرجع اليهم قولا ما جهته ولا يجوب عليهم الكلام ما هم دولة عندك ما بيجيهم كلهم لا لا ما هم كلهم ما كلهم قال كذا قال انقسموا قسمين ناس قعدوا معهم موسى ما رضوا وناس وناس قدميهم يكتلبوا عبد العيب قال الحين قال بيقول الله أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ما بيرونه ما بيستروا الجابر ما بيرد الكلام ولا يملكوا لهم ضرن ما جادي يضر أحد ولا ينفع أحد فبا يجعله إله وإن الإله هو فرعون يعني هذا السينكار عليهم فلا يرون ألا يرجعوا هذا ال التبيع ها. التمثال لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم طبعا ولا نفع ولا قد قال لهم هارون من قبل يا طوم إنما في سنتبه شنو يجري به يجلو يجلو يجلو مشكلة أنتم الحين ظلثوا بهذا العمل خريثوا عن الحب وإنا ربكم الرحمن ربكم هو الرحمن ما هو ذا حتى عبر قالوا بالرحمن يعني أذبيه نفع أذبيه طيب لأن الرحمن المعطي النافع هذين فاعكم هذين فاعكم ومن عليكم وأنعم عليكم وخرجكم و... يعني أنقذكم من فرعون والآن أنتم إيه أنتم في نعمة هو الرحمن هذا ربكم ما هو ذا دل... يعني لهذا التبع وأنا ربكم الرحمن فاتبعوني لتركوا يعني اتبعوني ورجعوا إلى الحق وإلى عبادة الله وتركوا هذا العيب وأطيع أمري قالوا لن نبره عليه آتفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا ما عاد يمكن ماذا يسد إحنا بأن نقعد إذا ما يجي تمام يجي موسى يرجع <تصفيق> إذا قالوا خلاص تمام يعني كأنهم فيهم ذا يحيي إلي الله يقعدون عبد العجله لما يعلوموا بلا لما يجي موسى ما بي وهذا الأمر يعني فخلى يعني قالوا هذا الأمر حين قالوا كلام خلى, خلى هارون ما يتخذ معهم مثلوب عمف حين بيجيب بيجيب. حين قالوا ما يرجع موسى قال خلاص يعني ما عاد ما عاد قام وحاربهم ولا عاد ما بده يعني قام وحاربهم باجي بقناه وب مرض جنكري एग्जाम بارنا خبرنا انا هم قالوا كما يوم موسى فقالوا ليش كل يرجع لما يجي موسى هو قالوا قالوا كذا قالوا لن بره عليه عاكفين قالوا ما احنا نبقين با نقعد عاكف عاكفين جامعين. لن بره يعني لنزال لنزال عاكفين يعني فانقعد عليه عاكفين نعبده لمائه حتى يرجع إلينا موسى جاء موسى بعد ما جاء موسى وغضب غضب عليهم وحتى على هارون غضب لجلس قالوا قلت أنك على مسكسة بي غضب قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا أن لا تتبعني قال يا هارون ما مش يدي منعك أن تتبعني هنا الله زائدة او ما منعك ما مع منع؟ قال مفروض حين رين تنضل نفسهم نفس وجي في الحجني الناس جا ما هي وكان إذا ما إذا رين ثم عد رضي كذا ما منع كايد ضلوا أن تتبعني وش منعك إنك يعني كان مفروض تتبعني أفعل هذا عمري ما أدري وقذ أم... يعني هذا أيضا ايوه في اجاره ان كانوا مامورين ان معي يتبعوا ما قبل المفسرين بعدين بيفسروا انه يتبع في الشريعة مم. لا اتبع لا هاي ما ما قلت نعم قال ملعب. ما منعك يا ابراهيم تضل انت ليش ما لحقتني على تصير لي هذه ذكر شيء عند بعضها البيت قال لك ما لحقتني هم ما هم رضي ولا لك خلاص انضربهم الحق لي ليش تقعد عنهم ما منعك يا ابراهيم تضل الناس لا اتبعني اطع ثي امري الذي رجع موسى قبيحابله هو مو الموسى ما هو هو الأكبر إلا مشترك ما بين المساعد موسى هو مو الأكبر يعني هو القائد هو أصغر قال قال ابن أمة بيقول له أهارن ابن أمة لا تأخذ قليتي ولا براسي لا تجرني براسي ولا لقيتي ولا ولا تغضب عليا إني خيتو أنت قول لا ابن يعني يعني يعني هذا النوع من التاتار التحمل الى شخص يعني عاد اخواها من بطن واحد يعني من بطن واحد يبن ام إن قال ما منعك يا سيد رايثا ان قال له لا قال يا ابن ام لا تأخذ بالهذه ولا براسي ولا تحرك على انه يقول اني خشيت وانت تقول فرقت بين بني اسرائيل او لم ترقب قال ما يعني ابن افكر اني لو شلتني راح وخلص دولة دولة بيزيدوا على كفرهم وباقي لجع يخرجوا معي يرضى لك ممرة <تصفيق> واجعوا <تصفيق> وفارقهم والله تقول الله إذا قاتلتهم لجد باجي مشكلة وفرق بينهم خافت إني أفرق بينهم ورجعت يقولها ها ما عاكملهم بذيكوش ما تكون إني أقعد واوبة واوبة بسردية صلح الناس ما زعني قال إني خجيته أن تقول أفرقت بين بني إسرائيل لو قام الحارب لجع يقولها ها لك تفرق بينهم كان قليهم <تصفيق> أنا بيزت <تصفيق> فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا بقوله إنه قال لأصلح بينهم وأصلح قال ويخلفني في قومي وأصلح. ها وأنت تركت بقولي يعني ولا؟ لا، وأنا قالها ورجع عدت أنا أشيا أصلح ما درك كيف سوي لا قلت أنا دلك إن يذبحه وتدخل في القضية ما بالقوة ولا أتركه ما يجي إنه بيجي فسنه وجيت يخرج الناس. ناس بيجوز ناس بيحضر. فيجلسنا كذي على أساس لما تجي وتحل المشكلة. إذا أنا فعلت هذا بقص الأهل مسرحه. ترد وقال يعني ليه ما دعم بالكلامي كذا يعني قال له لا تجي تقول ها و ما قال قال قال ما انام خشيت اني خشيت ان تقولك فرقت بين بني اسرائيل ويعني مو تقول لا ندرب وقال بعد تقول حين جيت قال له جيت انا حرب الله اتركوا خليكم رجعتني تقول وش ما رك فرق بينهم لا تخليهم لا ولا قلنا تحارب وليش ما فاش انت تقول لك ترقب قال يعني ليه ما تراقب قال وش اعمل بذيك قلت له انه قال اخلح في قال اخلفني في قومي ولا تتبع بين المفسدين قال فما خطبك يا الثامري جاء انت إلى الثامري هذا موسى عليه السلام ذهب بحافه الثامري قال انا انت وش خبرك ماشي اناك يا ثامري اذا بلوات ابنا اجل فتنه ابنا قال بصورت بي ما لم يبطروا بي قال معي أنا بصير وخضرة بشي ما بصار بي والنحة الثناعة هادة هذا. هم يصنعوا ايه؟ المخاور بها يصنعوا نحة الأثنام ايه شو فقبقته قفضة من أثر الرسول فنظلتها هنا بالتفسير لأهل البيت وبالتفسير للغيرهم تفسير مخالف هنا في أهل البيت التفسيرهم الغيرهم يمكن عن السير بالقاسي العياني قال قبقته قال اني ايه بصربت اللي ما بصرب به يعني معي خبره ما هي معي وهي النحت سواء فاجبخت قبضة من اثر الرسول يعني ما يعني انت الرسول وزع الرسول فكل ما اتعلمت عنه بعض اللي من اذي منك فجنت به ما عاد تبعث اصل بعض اخذت قبضة من اذي من اذي انتبه قبضه من اثرك يعني آه. يعني الشيء من الذي جئت من العلم نظرت به نبت يعني رمتها يعني ما عملتها قال كذا فالواقع أنا أخذ قبضة من أثر الرسول يعني الذي الذي هو أنت فنبتها لأن النبت هو الرمل نبتها يعني رميتها فكذلك سوّر لي نسي جالك ذي جال ليه. يعني كان بيعترف بأنه جاء لرابع كذا وحين الناس جاءوا في انفاق سبرها كذا قال قال إيش؟ قال, قال فذهب. قال فذهب. قال له موسى فذهب يعني خلاص روح ما عبد يعني خلاص ما ايه إيش مكان ما عبد إيش فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثاً يعني فإن لك عقوبة في هذه الحياة قالوا ان إن العقوبة في الحياة إن ما عدا حديث موسى ولا يمس أحد لا يمس أي واحد ولا يمس أي واحد لأن إذا لم يمس أي واحد بيجي في الحمى شديدة هو وذي أمته إذا لم يسحق أحد جاب فيه مصيب بالحمى هو الله مسؤول في ذا لم يسحق أحد جاب حمى وإذا حد لم يسحق جاب فيه حمى لما قد الناس بيتجنبوها لا إذا حد يعني أعوذ بالله هو بيقولها لما قد بيقول الى حد اللي ك ما قد حيسي لا مثال لا مثال لا لا يلبسوا لحد يعني حد المهر المهر كل ما كل ما لقي واحد قال لا يعني قد رأى أحد يقول لا نساسي يعني لأحد لمسني. لأنه خائف على نفسه يجي في حمى ويه ما ما يجي النحاين في الناس يجي في حمى قال إذا حد لمسه يجي في حمى هو هو الأثنين اللامس والملمس وكذلك هو إذا لمس أحد يجي فيهم الأثنين حمى جديدة لما تب يعاني كذا ما تب يصيح إذا كذا يجي طرح لا لا نحي لا لأك المثني لا تميسه لأم ساسي فقال الله قال له موسى اذهب فإن لك في الحياة هذا في الحياة بس في الدنيا أن تقول لا مساس أنت عادبة ما تقول لا مساس لا على حد المسلم وإن لك موعدا لن تخلفه أمعك موعد ما هو إيه ما متخلف يعني أمعك موعد ما هو إيه لن تخلفه يعني لن يتخلف عن باقي يحصل لك إما موعد إهلاكه في الدنيا ولا موعده في عذاب في جهنم وانظر إلى إلهك الذي برت عليه عايفه ورش الحين هذا التبيع ذا التمثال حق التبيع الذي قعدت انت عايف عليه مدري كم بتعبده لنحرقنا ثم لا ننزفنه وفي اليمين ايوه يقول في عبد الخاخ قال قلت ايه عن قال ايوه قال ما ارجع موسى قلت اي مدري هم يلا قالوا احرقه ببلاد بقينا الحين يحرقه فالواد يعمل بيه سائل في حريق ما بيسبح رمى قال حسين ابن الحسين والقاسم العياني قال لي احرقه لما رج كتله سبيكه يعني قفعه ما عبش له ملامح الحيوان ورجع وارجع يسكون مبرد كل واحد يبل مبرد ويحكو فيه كل واحد بالمبرد لما حوله الى تراب يعني رمهره كله يعني حوله الى مسحوق ورجع قال في البحر قال هذا الى يعني يدريه ما هو شيء ولا هم مستبر ولا هو نافع له ما جهده احرقه كان في البداية بدي احرقه كان يجري يبين للناس ويدروه ما وانا اذا بايه له ما بيسر يدافع عن نفسه يحرقه ويرجع ي... ي... يدروه ربما عاد يعني بيستغرب واحد يقول ليش ما يستفيد منه ذا ثروة لأنه ذهب او على قول الظبها ما هو من الزين من جهرات لكنه في تراهم واحد زر كيف بعض الجهر برجع يتمسكوا بأي هاي يعني ربما لو خلاه شيء يقطع برجع يروحه من هناك يعبدوه زي الزلبطه فهنا أنها هذا الظاهرة تماما وقالش أحرضوه ونسفوه يعني برجع برده في المبارد ونسفوه هذه الرواية البيت بالنسبة لل لل اسمه لل... لل... العجل هم بروال روايه الثانية غريبة قالوا من قال فالكتشاف قالوا انه قال بصرت بما لم يبصروا به يعني اني لاحظ قال يعني جبريل الحين جاء اليه جواب الفرس ورجع بدعثه من دعثة الفرس فلقى اثر الرسول اثر الرسول يعني اثر فرس الرسول وهو طبع. جبريل دعث في الطراب ورجع شلتنا التراب هذه فوق الفرج حق جبريل ورجع جب يحين يحطوا الجواهر ويحرقوها رجنت في هذا الايه هذا هذا التراب من تحت فرس الرسول هذه دي, دي فوقها فرس الرسل يعني فرس جبريل ورجع حين حط التراب جعل الله حيوان خلق الله حيوان الله ذي خلق قالوا خلق الله عين عين قال فتمنا ايه خلق اجلونك بي ساي هذا بعيد انا ما بعيد بالهم كذا هم ظلوا ماذا ادو يعني بعيد بالهم ربي قال بنقعد ودايم كثيره ابو خلاص لا انا قلت قال قالنا الرسول يعني رجمت فيها بالحفره الله خلق الله لا تبيع الله خلق ها هو كلام السامري شو لكن احنا ماشي ما وكذا ما راح نربي لا على لا ويذكرها ربي هناوي. ولا على أقل من ربي مين كذبها؟ ما من حكاية كلام. فقلت رأي حقت على البيت قلنا هي الناس ما فيها ما فيها. إيه ما هو من الناس. قلت عليه عاف ما وسابني شيء سببها عليه. مدركم سببها. أأولا قال لك قال في الآية فأخرج لهم عجل جسدا هذا من الذي خرج؟ السامي. فذي خرج العجل. ربي. يعني سوى لهم عجل من هذا ال الياهرة. لخمنه ولي ذي ولا ما هو ربي ذي خرج ثاني قال الله عقلا جسدا يعني ما ما, ما في روح كذب بس يعني كأن الله عرض بقوله جسدا نبي لنا ما في حياة كذب ما بلن فيها أخبار سياح من سياحة تبي بس ورجعي ها لا لا قل الله قالوا عاتف لن نبرح عليه عاتفين حتى في عبده لا لا عاكفين قال نعكف عليه يعني يقعدوا عنده يعبدوه قالوا لن عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا قاعدوا مدري كم عنده عاكفين في عبده ويا له قاله قالوا ما نتفنه في الامنس فإنما إلهكم الله الذي بيقل لهم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ما هو مثل هذا وسع كل شيء حلما عالم بكل شيء ومراقب لكل شيء وعارف اعمال اعمالك كلها كذلك انقص عليك الى هنا كذلك انقص عليك من انباء ما كتب يعني كذا هكذا انقص عليك من انباء الامم السابقة وقد اتاتي وقد اتيناك من لدنا ذكرا واتيناك من لدنا يعني كانه قد اتيناك في من لدنا موعده وذكر تذكير من هذا الخط عدي هاي كنت ابو الى قال ها كذلك انقص عليك يعني هذا رجع إلى النبي محمد هذا أيه. خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أيه. كذلك نقص عليه من انباء ما قد تبق هكذا نقصها بل... وقائع كثيرة نقصها لك كأنك شاهدتها وقد آتيناك من لدن ذكر وآتيناك... يعني من لدن آتيناك من عندنا ذكر وتذكر والتذكر في شي... شيء من الموعبة يعني في هذه الدروس في هذه القصص ايضا في شيء من الموعبة أيه. والاتعاذ والذكر يعني يستفيد الناس منها إنه برجع يقول من أعرض عنه فإنه يحمل وهم القيامة في وزرع <مم> يعني فيها تذكير وفيها عبا للناس فيها فوائد فذي ما يهتم فأولا يعمل بأي, بأي, بأي يعني كأنه بأي قال فإنه يحمل وهم القيامة في وزرع إلى آخر <تصفح> منها إلى آخر برجع نكملها جاء ما وإليه أعوذ بالله من الشيطاء الرجيم صورة طه صفحه ثلاثمائة وتسعة عشر صفحة ثلاثمائة وتسعة عشر آية مية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذلك نبص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفع في الصور ونحشر المجرمين يومئذ جرقا يتخافتون بينهم إلا لمستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها يوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا يوج له وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 ما قال الله تعالى بعد ذكر كثير من الآيات كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى قلناه في أيضا في هذه الآيات ذكر وعظة وأيضا أو قال وقد آتيناك من لدنا ذكرى يعني قرآن وهو آية كبيرة لمن أراد أن يعني أن, يجي أن يحكم عقله من أعرض عن هذا الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال: بذي عن ذكر الله، فباجي يعني ولا يتبعه، فبايكون يعني يوم القيامة بايحمل وزر، لأنه أعرض ولأن فعل المعصية. يحمل يوم القيامة وزرا. شبه الوزر هنا أن المراد بالوزر يعني الذنب. شبهه بالشيء السقيل. عادة ما يحمل واحد على إيش على ضعم. الحين يحمل واحد على فوق أكتافه ولا على ظهره يحمل حمل ثقيل. قال فإنه يحمل يوم القيامة وزراع بيحمل حمل ثقيل. طبعا ما يشتي ما أراد الحقيقة أن يحمل حمل ثقيل حقيقة لكن يشترى بايتنا المعصية تكون المعصية عليه ثقيلة. بيحمل المعصي يعني باجم هو حامل للذنب وهذا حمله للذنب في وقت يوم القيامة بيكون شاق عليه. الى حد كبير يعني من الحين جوم تحمل حمولة كبيرة يعني كأنها يشبهها بالفقل يعني باتنهك انهك ظهرك كأنها بات قطل ما عايز سور يتحمل لأن الإنسان إذا ضعف عن احتمال الموقف كأنه ما عاد سور يتماسك من الحين يحطوه هو بالشي ولا ما عاد سور يمسك نفسه فقال يحمله يوم القيامة ويجرى يعني أذيعرض عن الذكر ولا يعمل يعني وما يعمل ما فيه ويعصي الله فانه يحمل يوم القيامه وزر يعني ثقل كبير وهذا الثقل يعني كانه عناء شديد باجوا فيه وخاف خوف عناء وخزي وهذا الذك قال خالدين فيه ابدا ما يقعد هكذا يعني حاس بان فوق حموله كبيره لكن دائم هم بلا فترة يعني مؤقته خالدين فيه يعني حتى وإن عذب لو قد عذب وقد عذب الله هذا بشديد عبا يقعد حامل هذا الوزر عبا يقعد يعني متعب مثقل بأيش فأنه بيحمل يعني أثقار كثيرة لا قلنا شبه الله كأن الإنسان الحين يحمل حمل ثقيل ما يسترش إلا الحمل الثقيل قاله بيكسر ظهره هذا وذا كانه بيكسر ظهره حين يدريه إنه قد أجرم وقل إنه فعل معافي قال باقي يقعد هذا الإحساس هذه أذى ثقيل عليه، ويضيق عليه، بقي قعد دائم خالدين فيها فيه، فيه قالوا في ال الودر هذا، يحمل يوم القيامة ودرًا خالدين فيه في هذا الودر، وسألهم يوم القيامة حملا سألهم يعني وما أسوأه حملا وما أسوأ هذا الحمل حملًا، يعني هذا الودر ما أسوأه لأن بقي ثقيل عليه في وقت الناس يعني أح ما يكونون إلى إلى رضا الله. ويدري انك عصى الله انك تتركو ان أعرض عن ذكره وانا اعرض عن تذكير الله له قال اذا فيكون ايش يحملوا يوم القيامة ويدراء خالدين فيه وسائل لهم يوم القيامة حملة يوم ما في الصور يحمل هذا انا يوم يمكنها بدل يعني يحمل من يحمل يوم القيامة يحمله يوم ما في الصور حين ينفخ في الصور الصور بعض المفسرين يفسرون بآلة لتكبير الصوت يعني مثل بيقولوا بوق, بوق انه برجع ينفخ فيها ويبعث الله ايش يبعث الاحياء كلهم يعني ما يبعث الاموات كلهم يحيو والامام الهادي عليه السلام فسرها بتفسير ثاني انه ينفخ في الصور ما ما بشي بوق ولا يعني في بحاجة بوق ولا ينفخ هو قال في الصور يعني ان الله بينفخ الأرواح في الصور يعني بعيد الله لأجزاد ويعيد الأرواح فيها ما بيقولون النفخ ما بيستعمل يعني لإيجاد الروح وقال ها ينفخ في الصور يعني في الصور هو عبارة عن جم ما بلا أنه كأنه قفف بالفتحة حق تلواه تكنت هنا صور وصور وبعض الجمعة أيضا تجمع على إيه؟ على فعل مثل بسرة بسر صورة وصور قال وبعض العلماء اللغة بيقولوا كذا قال ها يوم ينفخ في الصور؟ وهذا اقرب الى الواقع يعني ما في حاجه فوق يصيحوا للناس ما هو جيش انه يوم ينفخ الله الارواح في الصور حتى تنبه قراءه كذا يوم ينفخ في الصور وهذا دليل على على هذا المعنى يوم ينفخ في الصور اذا قال بيقول انه بايح يوم القيامه ذي يعرف ذي ما يستفيد من ذكر الله ويعرض عنه ويستمر في ايش في معصيه الله قال بايح بايح من الذهب في هذا الوجد يحمله يوم ينفخ في الصور يعني في وقت عصيب وقت شدة يوم يبعث يبع... حين يبعث الناس ويخرجهم مقبورهم قبورهم ونحشر المجرمين يوم عيد زرق قالوا جا... وفي هذا اليوم اذير يخرج الله المجرمين قال لهم زرق يوم عيد يعني في هذا اليوم قالوا زرق هنا هنا وصف ال... ال... ال... المجرمين بالزرق ما قال عيونهم كما في بعض الايات أجزاء من زرق وهذا يعني منظر شويه بينجوكد وجهه مدرق. قالوا ربما زراق بين مختلط بالسواد. يعني منظر يعني بيجوا إيش منظر كئيب بالنسبة لجسم الإنسان. قال باقي المجرمين معهم إيش زرق وأيضًا كأنه أزرق غامق حتى إيش كأنهم درا الأسود درا الأسود. قال هاي هذا اليوم قال يوم ونحشر المجرمين يوم يدين زرقة ايش نبهنا قال اذيب يعرض عن آيات الله عن ذكر الله ما ينستفيد منها برجع يجيلها موقف برجع يتحمل ذنوب برجع يستحسف برجع يندم في هذا اليوم يوم ينفخ في الصور يعني يوم حيث الله الموتى ينفخ الأرواح في الصور يوم يحشر المؤمنين المجرمين وجوهم ايش قال اشكاء يعني الوانهم زرقة ونحشر المجرمين وبعضهم فسرها بالزرق يعني بزرق العينين وربما إذا سواد في البشرة وزراق في العينين بيجوا منظر يعني موحي هنا قال نحشر المجرمين يومئذ زرقه يتخافتون بينهم قدهم في موقف صعب ما عبد الله بكلام خافت صوت واطي من الخوف موقف يعني قال ما عب ما عاد أحد بيرفع صوته ما عبس مع أحد ما بلاي ذابه واحد قريب بيكلمك دل حين بيكلمك بصوت خافض آه. يعني ما عب الشيء ذيك الهنجة والصياح والطبيق والانتهى كله يتخافتون كل المجرمين قال. يتخافتون بينهم يعني بيتكلموا بصوت واطيق قال إيه يتخافتون بينهم يعني بتنتهي كل الأشي والظاهرة ال يعني ال عن جهية ويتخافون بينهم إلا بالسم إلا عشرة قال برجع يقولوا ما إلا بالسم إلا عشرة ما قعدنا لا عشر ليالي بعضهم يفسر كثير من الفسرين يعني في الدنيا يعني الحين يرو هذا اليوم ويدركوا إنه ذر حين باجي وقت مستمر دائم ما به النهاية له يا وما عد الدنيا كلها مكسين في الدنيا ما إلا قالوا في العشيرة من العشيرة يعني ما يجي قال هذا قال بعضهم كذا إن لسم الله عشيرة قال الله نحن أعلم بما يقولون نحن دار يعني لا حن بيتخافتو يعني يتواصلوا بما بينهم قال الله نحن علمنش بيقولوا وما بيخف علينا شيء من كلامهم ولا ما بينفسهم أيضا نحن نعلم بما يقولون اذ يقولون امثلهم طريقه إن الا بيستم الا يوم قال ربنا يقول امثلهم يعني كان احسنهم في في النظر يقول إن الا بيستم الا يوم لانها اقرب في الواقع لان في الواقع ان ما هي ما مده اللبس في الدنيا ولا يمثل اليوم قال ما يمثل اليوم يعني بالنسبه للاخره ما عدا شيء بالنسبه للاخره بالنسبه للخلود ما عدا الدنيا شيء. وبعضهم بيفسرها بالقبر الا بيستم في القبور لكن كأن حين يجابروا في ما بينهم إنكم لبستوا ولا ما لبستوا ولا يتكلموا في ما بينهم كأنه عن عن الدنيا كم يجلسوا في الدنيا قلوا الكلام اللي بعض ويقوزوا الكلام اللي بعضين ويقولوا عمزلهم قال نعم ويسألونا عن الجبال قال هناك عزبا يسألوه عن الجبال هذا كيف باجي هي يوم القيامة لأن الله قد أخبر بأخبر عن أن الله بايدمر كل شيء بعضهم قد يجي يستنكر يقول كيف با يدمر قال با يدخل فيه كيف با يدخل ذا الجبال بجيوب الجبال بعضها صخر فالب لو يجمعوا ومسر ويفتتواها يعني مكميات كبيرة وهائلة كيف با يسوي قالوا بيسألوك يسألونك عن الجبال كيف با يباتي يوم القيامة قالوا فقلوا ينصفها ربي ينصفها ينصفها النسف ذا الحين بيقولوا نصف الحب ينصف يعني كأنه بي يعني بيطير في الهواء اشتي قالوا كما يقولوا الرياح نسفت التراب إذا طيرته وإيش يعني وفرقته صح. قال ها الجبال برجع ي يلا كذا باينسفها ربي يعني كأنه بايذكها لما تصبح مثل التراب ورجع إيش ورجع الطير ويجيب مثل إيش مثل ذرات التراب على الجبال يعني من الجبال هذا الجبال كلها ينسفها ربي نسفها فإذا قال فيذرها قال عن صفصفا قالوا يذرها يعني يذر الأرض ولو لم يسبق لهذه لأنك دو واضح ان الكلام يعني الجبال اللي في الأرض قال لأنك قال الله في باي ساوي الأرض بيسوي الأرض إذن الجبال نسفا يعني باي دكها وإما جي سواء بزلدلها أو بأي شيء تدك الجبال وتصبح تراب وتطاير ورجع ايش قال ايش بلا فدرها فدر الأرض بعد ذلك بعد ما يدك الجبال, الجبال. نعم إذا مكان الجبال ولا الأرض كلها إذا حين جوا الناس في الجبال فدر الأرض يدي كلها قاع القاع ده كان ال ال المكان مستوي إلا روحها كروية ما في معنى يعني إنهم يروحها كدي كلها سواء مثل ما يرى الماء مثل ما يرى الماء قال قال إذا فدرها قاع يعني فدرها قاع على القاع عادة قالوا معنى القاع ال الأرض المستوية الأرض اللي هي يعني مستوية ما فيها، فيذرواها جاعاً صفرفة يعني كأنها مستوية أيضاً عاد فيها صفرفات أكيد للإستواء وجيل حتى أنه جيل حتى جار قاع مزاء يعني ما عاد فيها أي ولا أي ما عاد فيها أي نتو ولا عاد فيها لا حفر ولا بروزات ولا شيء كلها مثل ما. صفرفة. يقدي الأرض كلها تراب كلام مثل الماء يعني ما عاد هي كلها مستوية. واحد. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما ترى فيها لا عوج. لا ترى فيها حفر ولا مرتفعات ولا فضاء ولا أمتا. قال ولا أي بروز فيها ولا أي يعني ولا أي أيضا حفر ولا أي زيادة فيها. كل هذا إذا على معنى الأشيء أن الأرض مستوي يعني استوت أو تزاوت بعد دك الجبال وتسوية الأرض كلها يعني إذا تصبح كأنها رملة كلها مستوية تماما. مثل مثله. مثل مثل أي ما يقول يجعف إيه في وش ويجعف الناس يحشروا في هذا الأرض ما ما يحجبهم حاجب ولا عيد يعني يحميهم حامي ولا عيد وبيشيك يسترهم قال فيذر واقع صف لا ترى فيها هاي وجه ولا أمته يوم إذا يتبعون الداعية يعني يوما يعني حين يوما إذا قال ينسفها ونسف الجبال نس فيدر الأرض قال عن صف صفا قال يتبعون الداعيه لا جمعة الناس داعي من الله ما أو أي شيء قال الناس الداعي ما ما حد معارض ولا حد نجحت هناك يتبعون الداعي كل الناس المجرمين والمؤمنين وضعف كلهم يتبعون الداعية لا إله وجله ما حد اعتراض ولا حد مانع ولا حد أي يعني ولا حد يثمنه ولا يتمرد ولا كلهم يعني ما بشيء إيش يعني ما حد يخالف يمشي أمر يعني ما حد يخالف يتبعون الداعية لا إله وجله وخشعت الأصوات للرحمن قال خشعت يعني خضعت للرحمن فلا تسمعوا ما تسمع كلهم يخضعوا ويمشوا وينقادوا ولا أحد تسمع قال إلا همس ما تسمع إلا همس شيء بسيط يتكلموا به هذي قال يتخافتون بينهم هذا جند قريب منهم ولا قالوا وقع أقدام حتى وقع أقدام إذاه يصير بشوي إذا أحد بيصير بأقدام يعني ببط بحيث لا يس يظهرها قال ما تسمع الهم ذا هدوء وموقف يعني صعب وخاف فالناس يعني ما عب حد يعني ما عب أحد يثير الرأي في على يوم... أي يعني... لا في الأرض يعني. طبعًا لا طبعًا إيه يعنيين يقوموا يوم القيامة. يوم يوم يتبعون الداعية لا يوجه له وخشعت الأصوات للرحمني خف... خفتت ولا عبشي عب صياح ولا ولا فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة هنا ما عد هنا فعل حد ما عد هنا فعلت أي واحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له جوالة ما عاد السابر الشفاعة هذا ما يمكن الشفاعة ولا يمكن أحد يشفع ولا يسوي إلا بشيئا إلا رضي له واحد يشفع يعني يتكلم أولاً وجو قوله مرضي جوبي يتكلم شفاعه جيد ها إذن حتى ما يثبظ هنا يعني ذابه مجرم ما يمكن يشفع لحد لأن هذا قول ما هو مرضي لقي الأنبياء والملائكة والرسل كلهم ما يمكن يشفع الواحد وهو مجرم ما رضى المين من حميم ولا شفيع يطع. قال كلا كذا إذا ضروري فالشفاعة يجو واحد هتزيد في ذاك يشفعوا قال فالمؤمن إذا يعني ما ما يمكن لا تنفع الشفاعة إلا إذا إلا شفاعة واحد يأذن الله له يشفع والجو قاله مرضي إيه قال الشافع مرضي يعني يقول شفاعة يقول بتشفع المؤمن مثلا ما هو ما هو داخل من مرة يشتري ما بلا شيء يقول لا يعني لا عاد هنا بيقولوا المجرمين ولا الكفار في الدول الصنام ونا بريعتش فاعهم ونا بعتم فاعهم قال ما عاد هنا قال ما هو ساب يشتري يقول لك أن ما حد أظهر متكلم ما حد متناوس يتكلم إلا ذا رضي له ربي إلا ذا تأذل لها ربي ويأذل له جوالكلام أيضا جوالكلام جيد والله إذا كلام يسمعه ما تكلم كأنه مرة. قالوا من وديه. قالوا أنا هذه الشفاعة. نعم قال يقولوا كذا ما بلا قالوا إن الشفاعة قالوا بالنسبة للمؤمنين هبترفعهم درجات يعني ييجي معه واحد منزله بشفاعة النبي ولا آله ولا شفاعة من قبل الله شفاعتهم بيرفع من مكان إلى أعلى من هذا فائدة الشفاعة. ورد يقول ضلا شفاعة جي القبائل المهمة جي. أما بالنسبة لمن كان عاصي لله ما يمكن لكل شفاعة نهائية. لأن في يعني هذا قد يخ تخرم الدين لما لو يقول بعثوا شفاء الذي عصوا قال يومئذ يسبقه لا إيش ورضي الله جواه يعلم ما بين أيديهم سير قال يومئذ لا تنفع الشفاعة ما هي نفع إلا شفاعة إلا شفاعة إيش مخلوق يجوله إيش وجود أذن له الرحمن وجوه قاله مرضي فبا بئس وهو مثل الشفاعة الأنبياء لمن للصالحين للمؤمنين لأن الله قال والله عالم بالناس جمعه يعلموا ما بين أيديهم داري بالناس كلهم وذيبا يشفعوا والمشفع لهم ما يمكن يجي عليهم غالطة يعلموا ما بين أيديهم قال حتى هذه الآيات تتلى الشفاء بهذا الشيء كثير من آيات الشفاء يقول ما يقول يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم يعني هو داري كل شيء عنا ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم يعني وفي هذا هذا الوقت عنت الواه هنا حرف عطف يعني وفي هذه المرحلة وفي هذه الحالة عنت الوجوه يعني عنته في أنا في الماضي وأثناءه يعني وفي التاتنيز قال عنت عنت الوجوه يعني خضعت. إيه غير لا ما هو غير عنت يعني هو من العنياء خضعت عنيا معناه خضعة وذل قالوا مثل اللي قال الايه؟ الأسير بيقول قال العاني حين يجودوا في خضوع في ذلة ع... إذا أجدوا أسير بيقول له يفك العاني قال النبي كان يفك العاني قال الصديقة قال ها ع... عنت يعني خضعت وذلت الوجوه للحي القيوم إما يجوا فيها في هذا اليوم قال يتبعون وعنت وخضعت نعم يبغى يطون في فيه الماء حلوه في الله يعني ايه والله يعني ما يعني وما هم دارين بشي عن الله يعني ما ما بيحيطوا ما بالله ما بيحيطوا بها بده يكون ذاك اليوم هذا في شيء يقول لك والله عالم بكل إنسان بكل مخلوق وداري بكل شيء عنه فما يمكن يجي ناس يشفعوا إلا الا قد شيء لا شخص بده إنه انه يشفع يتكلم وقد اذله وعرف الله من كلامه يجود واي مقبول فهذا اللي باين والله داري بكل واحد ما هو جاي مغالطه ولا هو جاي وهم ما هم دارين بربي يعني وقد خاب من حمل ظلمة يعني في هذا الوقت وفي هذا الموقف قال خاب خسر من حمل ظلمة من كان قد ايه قد عصى الله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماء قال هذي بيعمل من الصالحات هذي بيعمل لهم بلا بعض الصالحات ما ضروري كل الأشياء افعال الخير لهم بلا الأشياء يعني هناك القدر الواجب ضروري ما هو يفعله والزيادة إذا بده هو أفضلة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن هذا شرط في العمل إذا ما به فما ينفع العمل اذا هذا مشكلة يعني مثل هذا الذي لو يعملوا أعمال المؤمنين كلها هم وهم بيعتبذلوا بها إلى آخر ما هو نافع فهذا ذي قلنا لكم يعني تحذرنا من, من, من الخطأ في العجيزة حيث بي يعتقد أن الله يرى مثلا قالوا إن إذا إذا أعتقدت إن الله بيраф كانك تعبت شيء آخر غير الله حاجة بترى والله يعني إن الله لا ما ممكن يرى أنت تعتقد إن الله بيраф أنت كانك تعبت شيء آخر فإذا سواء إن كذاب تعتقد إن الله بيраф كل أعمالك هذا ما هنا به ما هنا الله هو أحد لو عملت ما عملت أنت بتعمل هذا ذي بالجترات ما هو في ما يعني في ما هنا في الأعمال إذا ما بعيش إذا ما بإيمان كذلك إذا إذا حين يعني تنسب الظلم إلى الله، ولا تشبه بشيء من المخلوق من المخلوقين، ولا فهذه الأشياء يعني, ما يعني الإيمان ما أفقد فيها فهذا ما بإيمان فالعمل ما هو نافع، له وش ما هو إذن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لكن يقول الله حزمانه ما, ما وثاب الرب يتخذ إياه جهنم وهو رجال يسبر ويسبر، هذه العديدة هي الأساس ولا يخاف ظل من قال بيعمل مصالحته ما هو خائف ظلم ما هو منقص يعني لا ينقص في من أجله ولا شيء ولا هضم يعني كأنه ولا يعني في مكانته مكانته يعني بيقولوا يهضم إحنا بيقولوا هضم الناس إذا بتتواضع قال ولا يهضم هو في حق في مكانته ما تهضم مكانته بجيب قاله مكانته حتى إن قيل دخلوا فيها أنه ولا ولا يتكلم فيه بشيء يسئ له مثلاً إنسان قد عصى وتاب إلى الله وعمل صالح وهو مؤمن هذا قال لن ينقص من أجل الشيء ولن, ولن يعرضه ولن يذكر له ولن يفضح سواء وسواء ما عده يعني الله فاضح له بين الناس مثل ايش هذا ذي قد تاب وعمل صالح هذا يعني لأنه ولا ينقص في مكانته ولا يبدح فيه ولا فيه عرضه ولا يقال في الشيء لأن يعني إذن من كان قد عصى بيجعلها داخله في هذا إن الله معادي قال لا يخاف ظلما ولا هضما ولا يجي في أي كلام فيه إرض في تنقص به وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى وهكذا مثل ذلك أنزلنا هذا القرآن عربيا وصرفنا فيه نوعنا نوعنا فيه من الوعيد التو... الوعيد يعني التهديد بيوم الديامة وجهنم والخلود وعدم التخفيف وقالوا وقت شدة وشدة العذاب وحسرة الناس كل هذه الأشياء بيذكرها الله وينوعها لنا لجل قال لعلهم يتقون لعل الناس يتقون الله في يعني يخافون يحب لنا بهذا الشيء لعل الناس يتقون الله يخافوه ويعملوا بيش بما ما جاء به أو يحدثوا لهم ذكره ولا على الاقل يتذكروا يعني فكروا بعقولهم لو ما هم باب الخوف لو ما هم باب الخوف يحدث لهم ذكر تذكر تذكر بعقولهم ويعرفوا يقتنعوا بأن هذا الأمر انطاعة الله هي الأشياء اللازم ويشياء المفروضة لو ما هو خوف <تصفيق> يعني حين يعرفوا قدرة الله وعظمته وشباي وكذا على أقل يخليهم يقال أي وينوع لهم الله الآيات فربما يحدث لهم ذكر يعني تذكر تذكر حتى يقول يفرق واحد يتقون او يحدث لهم ذكر ما يتقون او يحدث لهم ذكر انهم يتوحدوا ويبطلوا هو نفسه اذا الذكر كان التذكر للامور يعني كان عقولهم تذكر هذا الامر وتدري وتدرك وتؤمن بقناعه حتى تؤمن بقناعه هو يعني صار قذاف عندنا القران العربي وصرفنا فيه العلم يتقون او يحدث لهم يعني هذا التفريش وهذا الإنزال القرآن القرآن والتنوير فيه من الآيات اللي لم ولا يحدث لهم هذا الشيء يعني تذكرا وإيف فهما للأشياء وإيمانا إيمانا عن جناح كأنه قال لو ما عن خوف وبدي أنا كي يتذكر أو يخشى يعني يتذكر يفهم ويعرف الحقيقة يعني هو عن جناح ولا يخشى وي ويأمر فتعال الله يعني إذا في كان إذا يعني الله يجعل الإنسان فرصة إذا من الناس من لا ينفع فيه انه يعرف الحقيقة وذلا وما يمكن يشكر الله على بتحتيد ايضا يقول يردع يقول يخاف اذا ما هو يبي يطاع بقناعة فعلى أيضا يخاف خوفه فتعال الله الملك الحق تعال يعني كأن كل هذه الأشياء بتجديد من عظمة الله يحاول في الناس ويزيد لهم الآيات وينوع لهم وينبههم ويحذرهم ويذكر لهم قصاص وي... يعني, بتزيد... يعني بت... تعالى الله بهذه الأشياء تعالى الله الملك الحق إذن يعني ف... فهو منزح عن كل نقص وعن كل عيب يعني بالاشتغير اتبع على هذا الأمور إذن تعالى الله مثل يعني الإله الذي بهذا متعالي عن الظلم متعالي عن كل نقص لانه اذا كان بهذا الاشياء بيحاول بي يعني بيما يعني يعني نوع الناس يعني كل الاثاليب اللي يجلي الناس فتعال الله الملك الحد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه قال لا تعجل بالقرآن يعني لا قالوا ان كان النبي كما كما نزل جبريل بالوحي وبذ بالقرآن بالذات بيقرأ هو ببتابع بسرعة الجليح فاض إيه ما قد كمل جبريل مم. بيقرأ ما قد كمل جبريل هذا زي الروا قال في البرهان ذكرها فقال لا تعجل لا تري تعجل قبل أن يضيع قبل يكمل خليه يكمل الوحي والله باعينك يعني ولا تعجل بالقرآن من قبل أيضًا يريك وحيه يعني حين ينزل الله قرآن أو حين يجي جبريل يثري عليك يثلو عليك القرآن قلنا فقال لا كنت تحاول تردد الآيات عم تحفظها قبل أي شيء كمل جبريل من قبل أن يبص إلى إله من قبل أن يكمل جبريل وابه في سورة ثانية في سورة قصار قال إيه لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني قال كان جبريل فيه وبيحرك لسانه به يعني بيردد قال لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن احنا بنا نجمع وإحنا بنا نحفظ لك يعني كان قال كذا الله قال لا تخاف انك ما تنثا ما عليك احنا علينا جمع القران اذا هنا هذا داخل في الواقع هذا معنى ليه ما قال بالنسبة للحفظ ولا ذكر بلا قال لا تعجب اذا هذا المعنى داخل فيه لاكن يسبق يروح يكرر الآيات عدا ما قد كملت ثانيا لاكن يروح يعمل اذا بشي عاده ما قد وضح ولا فلا يروح يبلغه للناس ما قد تم عاد ما يحتاج لا بقية حتى في البراء يعني عام في كل شيء لكن تعجل قبل ان يكتمل اشياء انه يجي قصد المفرحة مثلا يما يجي الحفظ والله يجي قصد اجي لبلغ الناس الزرعة وال... فالله لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وحتى هذا فيها ارشاد ارشاد في التعلم ارشاد في التعلم من الانسان اذا كان ح... يتعلم فما يكون ما بلاي يجيبوا لها معلومة وسكت وخلت الدنيا وما خلان يكملوا يعني عفّي إرشاد للناس لله ولما هم النبي لما عفّي إرشاد للناس لطلبة العلم إنه إذا كنتمع معلومة فلا خلاص على تيك المعلومة وما عد خلهم يكملوا ولا يستفيد فلذا قال وقل ربي زدني علما يعني ريع لما يجي لك الآش يكتمل الأشي, الأشي. فضر ربي زدني علما يعني يعني يطلب من الله أن يزيده يعني كانك وتنتظر وتطلب من الله هذا الأمر إنه يزيدك علم معرفة. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيه ولم نجد له عزمه. قال عهدنا هنا العهد بمعنى الامر الأمر. خصوصا في الملوك يقول عهد الملك إلى الوزير بكذا يعني هو أوكله وأمره إني يسوي كذا. اذا عهدنا إلى يعني أمرنا. هذا في الأرض. يعني ولقد عهدنا الى ادم يعني أمرنا بأوامر ونهيناه بنواهي. يعهدنا يعني كلفنا اهدنا الى آدم من قبله فنسي عهدناه ورجعون فيه ما نسي هذه امرناه به ما عذله ذنبه ولم نجد له عذما بعضهم بيقولوا ما لم نجد له عذما يعني ما كان مع عزمة على انه يعصي ما بلا نهى نسي نسي وما عزم ما جاء عازم على المعصيه وبعضهم بيقولوا هو معناه جميل لم نجد له عذما يعني وما رينا في عزم إيه ما ريناه عزم يعني ما كان في يعني ما وجدنا له عزم شديد على, على, الامتثال على الامتثال على الامتثال يعني ما كان للعزم <تصفيق> ب... إيه يعني يعني نتهاوى وما كان وما كان في شدة ما يعني قوة إرادة ما كان في قوة إرادة وقوة إيه يعني وثبات ما كان في قوة إرادة وثبات حتى رجع لعب على الشيطان هو نسي ولعب على الشيطان إيه <تصفيق> عزمه يعني إذا قال فنسيه ولم نجد له عزمه يعني ما كان فيه عزم قوي وإرادة قوية بحيث منها ما يسرقه الشيطان يدخل عليه <تصفيق> الثاني ما كان له عزم إنه يفعل <تصفيق> المعصية ما هو الشيء يفعل المعصية ما بلده خل بهسلف ثاني قال إن هذا قال إيش برجع فيه وإذا قلنا للبقي اذكرها بعد وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا كان وحين قلنا قال واذكر كذا اذ قلنا للملائكة يسجدوا لآدم أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم عليه السلام وكان وكان إبليس بين الملائكة بيتعبد بيتعبدوا إبليس قالوا كان كثيرا العبادة حتى كان بين الملائكة حين خاطبهم الله وأمرهم يعني الحين جي أنا أخاطب الناس الأولى وبهنهم ناس يعني أشخاص غيرهم ما من هذا البلاد ولا ولا حين امرها الملائكه جاوبنا يعني ايه دخل في الامر هنا لا يقول الواحد انه ما مامور لانه مامور الملائكه لانه ما بيقول ما امر ما قال الله الملائكه ما امر الملائكه ما قال على الملائكه ان يفعلوا قال عليكم يخاف بالملائكه وجاوبنا ايه قلنا الملائكه ايه قال ما, قال ما قال على الملائكه بفرق فرق حين, حين يقول احنا نقول واحد على الملائكه ان يسجدوا ما عليه لكن هنا حين الملائكه الملائكة مثلا موجودين في مكان ورجع الجي واحد يقول الله اسجدوا ما قال يا ملائكة قال اسجدوا ها يا خبير خاطب ناس يعني خاطب مخلوقات قال اسجدوا وجاوه يبلس بينهم لكن احنا حين خبل لنا قال ها خاطب لنا الله انها أمر الملائكة لجلن أكثر من ملائكة خب لنا ولما في الأخبار خاطفهم جمع <تصفيق> يا يا خب قال قال الملائكة <تصفيق> ما هي الصفه يلتقي إله الحد من الفضر قال إذا يكون ملك بقت من إبليس لما أحب الجواح الله فل... من الملائكة يعني أيها لكن بعيد خلت عندك في كثير من يقول في قال قالت الرجاد إلا إبليس كان من الجن معك يا كرام اشتري انكم تفهموا ان الله خاضب مخلوقات، يعني حين جوا الملائكة في مكان يتعبّد وهذا ابليت بينهم ورجع قال الله وجه الله الإخطاب إليهم قال اشبتوا لآدم خلي الوضع كذا في حين, حين يمرهم هنا ما هو واضح انه باي يدخل ما في أشكال بقينا بيعبّل لنا احنا بيخبّل لنا ان الله قال امر الملائكة انهم يزيدوا لقيلنا اكثر الملائكة ما بلاهم بينهم فهذا نتغلل بس لكن ما هو التغليب حين أمره التغليب حين خبلنا بهذا القال فهذا كارن الله أمر الملائكة حين جاء أكثر كل الملاك مبلغه إما الأمر أمرهم أمر كذا ما قال الله لإنه في الواقع أن الأمر ما قال يا ملائكة مم. في أمر, أمر. يعني بقول الناس مش مش بيقول الناس بيقول المخلوقات ما بيقول يعني يا ملائكة من هذا يعني لأن يعني كلال <سؤال> ما <سؤال> <سؤال> قال قال قال اسجد حصل في حصل الله يعني ان الخطاب قال يا ملائكة. لا ما بيقول الله ان احنا قلنا يا ملائكه لنا الله قال يفعلوا كذا يعني حين يقول الله اسجدوا ما هو قال الملائكه قال الله الملائكه اسجدوا ما هو بيقول يخبر لنا كل قول للملائكة بقول ما يعني ما في هذاك الملائكة الحين خاطبهم لا برماي كلامهم هناك. الضوء بينهم كل ما هو ما هو خاطبين على الضوء. الحين يقول ما هم بينهم. ما عندنا ما يقول عليهم. برب بين الدوار. الخطاب الحين يخاطب مجموعة واضح داخل بين ما فيها إشكال ما بلا الإشكال. الحين يخبر لك واحد يقول خاطب قال ذولا كذا. قال ما الخطاب قدو لل لل ما فيها إشكال وإنه داخل في الخطاب ما فيها إشكال. ما الخطاب والتكليف ما بلا بيخبرنا. ما عاد أخبرنا انه قال ان الله قال امر الملائكه لجئ ما لا واحد بينهم شغل هذا اسم الملائكه وسبع هي هنا قال وإذ قلنا الملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبا رفض قالوا هنا ما قال ابى السجود كانه يعني نفر تمرد تمرد يعني ما رضى يعني يعني من شدة الاستقبال ما هو نائب بالله يعني ما يعني نحين يقول خلاص ما أنا مادي مادي يعني تحتل أي مادي تحت إمرته كون نحين يقول ما عادي من قد نقول نقول الحين أمره الله لأنه غضب ليش أمره بالسجود آه لآدم قالوا بعض منه ما يعني ما قال أبا نسب أبا يعني رفض قال لا نحين يقول لا ما هو يعني في حين يقول واحد لا في حين ما هو مكانه لا من أنت يعني ما أنا أسويش مرة قال واضح ان ابا قالوا ان ابا قالوا ابا قالوا ان ابا ابا قالوا ان قالوا ان ابا قالوا ان ابا قالوا ان ابا ان قالوا ان قالوا وبيسجدوا كلهم إن مفروض يو لهم لا يخرج يخرج يجي يسب لهم وقوم ينكر ما ما ما سجد قال يعني يقوم يقول لا كأنه عارف وقال فأبى قال فقلنا آدم ما قرنا سياه يالله قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولذوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تبحى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 وكذلك اليوم مثفا وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه والعذاب الاخرة اشد وابقا افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لالنها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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل, كل متربص فتربصوا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قلنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسيا ولم نجد له عزمة قلنا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك فأن الغرض من سياق هذا القصة من قصة هذا يبين لنا عداوس إبليس لآدم يبين لنا يعني يحذر الناس من متابعة إبليس يحذر الناس من متابعة إبليس وفيها أيضا دلالة اللي برجعي فيها دلالة برجعي نفهم هذي ما يعطيه انه ان, إن ابليس ما يشتي للناس خادر ما هو ان يشتي نتمتع ما يشتي ولا نتمتع في الدنيا حتى المتعة لا يقدر واحد ان يشتي نتمتع وليجي لا يمحق في الاخران ما يشتي ولا حتى المتعة في الدنيا ما نشتي نمتع باي بيل لنا لان اول شيء كأنه اغتاب ليش ادم في مكان منعام حاول أن يخرج من, من الجن هذا يعني كان في مكان متنعم مرتاح مرتاح يعني الأكل والشرب والسكن واللبس كل شيء متوفر ما يتعب ولا شيء. فحسد آدم على هذا النعمة ولعب عليه لما خرج من هذا النعمة هذا دليل له أنه ما يشتئ إلا نشقى يشتئ نتعب حتى يعني الآن عندما في الدنيا عندما يعني رقب الإنسان في المعصية هو يحاول ما بيجوقس تجلى الإنسان يمتى لا ما بيجوقس تجلى متعه لأنه بي يعني ما يشتى يعني عدو عدو لدود يشتى ما يشتى الله يضرنا فيشتى أيضا يجلي يتعب الإنسان يعني حتى في معص يعني حتى في متابعة ذا تبعنا تبعنا في الدنيا على يعني يخيل لنا إن إحنا بنسلبذل في المعاصي ما بلابرجع يتعب واحد ويعيش عيشة فنكة كما سيأتي في الأرض قال فقلنا إن هذا عدو لك ولزوجك هذا يعني إبليس كيف ما رضي أبان يسجد فعدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم ما من الجنة لا يخرجكم من الجنة الجنة أظاهرنا مكان في الأرض كانوا يعيشون فيه متنعمين فالارض ما هنا في, في الجنة الجنة الحقيقي هذه برجعي ينتقل الإنسان إليها يعني يوم لا بيام لأنهم بيقولون ما الجنة ما قد وجدت لأنه قال لأن كل شيء برجع فينا والجنة المفروض أنها باقية ما ما تفنا فهنا الجنة هنا قالوا المراد بها في الأرض كان مهما كان لأن الله جعل آدم في الأرض وزوجته وكان يعيش يعني منعم فقال في إبليس يعني حاول فيه لما خرج من ذلك المكان الذي يتنعن به ونقل انتقل يا آدم إلى مكان فيه جده وتعب آه. قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما ما من الجنة فتشكها إذن بايخرجوك من النعيم أنت, أنت الآن في راحة وفي نعيم وعبا يجي لك في الجنة عبا يجي لك يوم القيامه النعيم الجنة آه. وهذا قال بايخرجك من النعيم أذيف الدنيا لا يخرجك من النعيمة ذي في الدنيا حين تابعك فتشقى فإذا خرجت تبقى تشقى أو تتعب تشقى في الدنيا والآخر هي... إذا ما رجعت قال إن لك ألا تجوع معك في هذه الجنة يعني في هذا المكان الذي أنت فيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف معك إن ما تجوع ما يمكن يفيك جوع لأن كل شيء متوفر لك ما ينقص عليك شيء اي ما شي ما مثل ما يحصل له يجوع لا شي ما يحصل انه يجوع ما يلقاه ما ييره يعني ما انه ما يلقاه كل ما تحتاج من الاكل موجود لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تفقد يعني وكل الملابس اللي تحتاجها ج مصفره لك وإنك لا تضمأ فيها كذلك لا تعطش الماء وما تحتاج من السوائل أيضا موجود ولا تضعى ولا تتعرض للشمس تضحى بيقولوا يضحى واحد يعني يضحى يعني بيقولوا يضحى بعض الناس يعني اللي هم عرض للشمس مم. قال ولا تضحي يعني ولا يتعرض للشمس ما ما لأن لأن يعني يعني ما كنت أعرض نفسك للشمس يعني لأن الإنسان الآن بصير الآن كثير من الناس بحتاج يعرض نفسه للشمس لجلي الشغل بيشتغلوا يعمل ما زاد بتداعي بالحياة ويش قاعد ذي بيدرعه بيسوي كذا ذي بسوق ذا بيحتاج يحتاج يتعب حتى قال أنت من متح... في حاجة لا. كل شيء متوفر لديك ومعاك ضل ومعاك قيام لا يعني ما أنت متعرض للحرارة الشمس تشغلك لا تضحى يعني لا تتعرض يعني لا حتى دالو لا تحتاج إلى بحث عن أسباب الرزق وتتعب نفسك وتعرض نفسك للشمس والبرد وكذا <تصفيق> هذا كله قال المضمون لك الآن في الدنيا الذي قال ولا تضحى فأش توسع إليه الشيطان قال يا آدم الوسوسه ربما أنه ما بالله أنه بي بي يعني بيأثر يعني بيأثر في التفكير لكن ما أنه بيدخل جواف واحد ولا قال بيأثر في التفكير إذا واحد قالوا عجيب يعني هذا المعلومة يعني كان لما الآن قالو قالوا يقولوا دولة علماء النفس إذا به واحد بيفكر عندك تفكير سيء ولا كذا بيأثر عليك يعني التفكير بيجو بالتأثر بيجوب في الواقع حتى في التفكير نفسه ايه ايه بيأثر في تفكيرك ولو ما بتحس يعني حين يفكر فقالوا انه يعني حتى بيقول لي ذاك دكتورة وشو قال قال الحين حينها الكلب قالك ما يزعنه من عنده وانت خايف إذا انت خايف بيحس فيه كذا وكذا بروح بيحس بشي وها جمع, وها جمع. يعني وكانه بيجي له قالوا فيه يقولوا ذبذبات دب ذبات ذحين بيقولوا بيقولوا ذحين العلوم الحديث إنه بيحصل ذبذبات دب من, من هذا الشيء يعني إنه قالوا ذحين قال قال إذا جذ عند الكلب وخفتت منه بيعرف الكلب يعني بي بي بي يعني الكلب يعني لأنه بيحس بالضرب فيه وغضب ولا خوف ولا وهاجمت إذا جاوا أنت ماشي عنده ولا تخاف ولا شيء ما بيقول شيء فقالوا انه يعني دليل عم بيجوب شيء بينتقل يعني ان التفكير اذا بالتفكير في نفسك بينتقل يعني بيأثر فالمجتمع كذلك اذا انت عند الناس فالحين بيجو تفكير واحد سليم وما يعني ما حتى لو ما تكلم واذا هو جاله ناس يعني اصحاب سوء بيثروا عليه حتى في المعنويات في التفكير وفي المعاصي وفي وفال ما بده عبه هيا كلا النفور عن المعاصي وزيادة رغبة في المعاصي بالزي فالشيطان قالوا انه بيحاول يقول بيتكلم بصواته ولو انه ما بتسمعه الله بيكرر الوسوسة قالوا انه بيكرر اصوات يعني حتى يتأثر الانسان به يأثر كلام يعني كان بيتكلم بكلام ينتقل الى الانسان يتأثر به قال فوسوسة الهي الشيطان اذا نفهم ان الشيطان ما جاء وقدامه ومجبره يعني ما هو كذا وسوسة الهي إيه في الوسوسة إليه الشيطان. قال فو سوسة إليه الشيطان. قال يا آدم في الوسوسة هذا. قال آخر كلمة وسوسة في اللغة يعني مثل الحين تقول صوت بس صوت صوت. مثل الحين قال قال إذا ما خشيت مثل الحين تقول جرس يعني جاب أصوات كذا كررها ولا وق وق ااا الاتجاه وق وقعت ولا يعني بيقول لو لو لو او يعني استرصات مسعد كذا يكرر اصوات اي اصوات اصوات مفهومه بعد ليش لا ما مسألة. يعني كذا ما الشيطان يعني كان بيترب هاوي فوسوسه اليه الشيطان وقال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى بدك اعلمك بشجره اذا كلت منها بتحلد. يعني اذا ذكر كلامه ما جابر لا ما بلا جاء له زين رابعة الذي زي يجي لما باهم الذي يجي للإنسان رابعة في المعصي أو الله لا <تصفيق> ما نعمل معك رأي شجرة ايه ايه يعني جاء له الرابع رابعة المي ما يتخيسه شيء منها حاجة باي إنه ماذا شجرة إنه إذا أكل منها إنه قال بايقعد بي مدريفا الله قال وش علي حينجي يعني الظاهر بيقولوا كذا في الوسوة لأنه اشتي ماذا تجابرها الشيطان ومن عبارة يتبعه لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ما اوكانك عذوذ من شر الوسواس يعني النبي وسوس لنا، احيانا الله بسوس احنا فيها. ما, ما بشيء كل فيه. نعم ما قال فاسوس الشيطان وقال يا إيه وهي كلها ما ب... عبار ما بشيء ما بلاش شيء بس نتأكد في من انتياده ونح... يعني في الوسوسه ما بشتمعنا الوسوسه احنا واضح ان الوسوسه بجيل البشر فلذا لا قال بنتعوذ من... من شر الوسواس يعني اكد لهم هذا بالله وحلف هذا والله يقسم كمان لازم ما بليس قال الوسواس الى الشيطان وقال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد يعني خلاه يتخيل انه يعني يعني بالشجرة واذا منها انه, إنه باي قعد يتخلد وعاد سوى يعني الحب يعني عاد تستعمر فيها باسم الطاعة قال باس تخلد وتقعد تعبد ربي دايم وقال يتجاه واشكلا سواب مش كلمة بلاي يعني مدت كذا سنة ألف سنة ولا وتموت جوكد اخبر الله نباي يعني حتى اللي بيقلوا على الروايات انه اقبل قال اقبل ادم على الاكل من الشجرة على اساس يتخلد ما هو يتخلد يتخلط يقعد يكيف ما هو لي يقعد يطيع الله يعبد ربي فبسل كيف دخل ابليس؟ دخل باسم الدين خليه باسم انك تتصبر كذا لك تعبد ربي وتسوي كذا فقال ها يعني ابليس يتخذ المداخل حتى ولو يعني مداخل يجنع بها يعني بسم الدين يكفي من الحالة فقال ألا أدلك على شيرة الخلد يعني شيرة إذا كثر منها بيتت خلد وملك الله يبلا وملك قال ما ين... ما ينتهي ولا يضعه ما يبلا ما يضعه فأكل منها ودل على أن يعني لما وسوى لما عند عندك الشيرة أكل منها فأكل منها أدم وحواء فبدت لهما سواتهما هنا بفسر هذه قال ما بالآخر ووداه ورجع إلى أن لا يعني ما بلا ود يعني في المعرفي هذا رجع درا مثل كسائر البشر يعني رجع عقله وبعد وضرب مع مثل الإنسان حين يجي ابليس يلعب على واحد ويذبل له ويهبل له يعني يهبل السبل ويقول ماذا ما هي حرام ولا هي كذا وما تي ما هي كذا ولا هي مشكلة ما يسويها هو وقال ان الله وتحسف ودرى نجحتي بيبحث على نفسه في البداية ويهب له سبال ويهب له وسائل ما هي حرام ما تياه ولا ما هي من يدريه وشي ولا تياه قال فلان من يدريه واش ما يفعلها وكما ودى قال يعني درى انها قد فعل المعصية واستغفر وقال انها الله فقال هنا قال ما بلا فبدت لهما سوقاتهما عرفوا انهم ايه اخطوا هذا يعني كأن التفسير هذه كذا فبدت لهما سوقاتهما يعني عرفوا معصيتهما أفيته وما قلنا لكم بتحصل للإنسان هذا كثيرا ما يسبل نفسه ويسبر نفسه الشيء ما يفعله ويسهل له وكما فعله دراء دراء أنه أخطأ ما بل لما يثوب الله عليه الجعيس يستمر فيه قال فوسع سلام قال فبدت لهما سوءاتهم ما وطفي قايق صفاني عليهما من وراء الجنة يعني قال الإمام الهادي أن الرجع يعني أو على هذا التفسير أنه بعد ما يعني قبى يحاولوا يجمعوا لهم من الورق حاجة يسدر لهم ولا لأنهم في القال ربي قال معكم في هذا الجنة إن لك في علاة تجوع ولا تعرى ولا تضمأ ولا تضحى وذالحينه قدم باي يعني قدر انه كده وضع في الخطأ وان قد لعب عليها فليش وان قبى يخرج من الجنة فقبى يجهد له شيء جاي يغطى به ويش به يعني بيجهد للشيء قال بدأوا حين درا وان قد عصوا وطفي قال بدأ يعني كأنه بدأ يختفاني عليهما يختفان يعني بن أيه بخيطه يعني بصور ورقه مع ورق كان بيلاسقها لاسق الورق مع الورق الجل الجاديل مظلل وكأنه يجلس مستاره يختفاني عليهما الجل الجاديل عليهم قال فاضي علي. هذا هذا تفسير الإمام الهادي وأنه به الناس بهم مفسرين أيضا تفسير بيقولوا أنها حين أقرأ آدم وحوى منها بدأت ما سوقاته معنى عورثهم قالوا إن قالوا ان مشكلة يعني هذا قال يعني قال هذه ما هو مناسب ولا لايك. انت ربي يسبر كذلك خليه تنكشفى العورات. قالوا قالوا بعضهم اه اصلا جوابوا هذا عندك لهم بين الناس لكن بلا وحدهم بدنا ما بحد وش باجي ذات عراو اذا واحد ما بلا وحده والله هم دوجين فما هي مشكلة يعني ذي المعنى يعني ما بلا يتأولوا ذي المعنى يلا يتعريها يعني ما هو لايق بربيه لكن لذا املنا انه في الآخرة يعني ولا في الدنيا ما يقبل الله ما بحي عنده فما هي الوحدة عزلة نعم قال قال بدأت له ما سوءاته وما قالوا كذا فطفيقاف بدأوا يلا يغطوا عليهم ايه يخصفان يعني كانوا يخيطوا ويغطوا على عبراتهم على هذا التفسير الثاني قال وعصى ادم وربه ما, ما المعصية قد حصلت هذا بالنسبة للشجرة الله قد حرم عليه أنه يأكل من شجرة لكن وإبليس لابعله لما اكل منتها عندك الشجرة هذه حرمها الله لكن بيقولوا كثير من العلماء وربما أنه من, من الهادي منهم قال يعني أنه الظاهر أنه حرم عليه الشجرة ولكن عاد فيها شيء من الالتباس يعني ما قدي واضحة ما بيقول حرمت عليك ذيه ورجع يروح يله ما هي نبت شجره يعني شجارة. يعني شجره بيجي يقول حرم عليه لا هو رجع وهو منفس عليه ولا ورجع راح وما درى قد يعني قال ما هي ماذا ما هي ذي حرمها ربي ولذي يقول نقول لكم بيسبب الإنسان نفسه ما ما هي ما هي حرمها ربي ما بلاك ذيه وما بلاك ذاه ولا ما وقع واحد في غلط قال ما بلاس باركله يعني ما قدوه هناك شيء واضح ما عاد السابر ما معه فقال يعني إن كان إنها عن شيء ورجع ما هو واضح ولا وووقال الله لا مهلا لجليش لجليش المفروض إنه إذا ما درا ولا إذا يعني بطل يبطل <تبقى من هيك> لكن الشي كما قدر نفس فيها وكذا ما عبي بتولها لزبلها ويلا ايه لكن ما معنى واضح هو واضح لكن لك ما هو واضح عند الامور يعني فرق هنا لا القلم ماذا ما, ما سابر على لا القلم كلام بجل. والله اراد كل القلم ما اشي ذي القلم <تصفيق> قلنا لو سيئة ان, إن, إن امرض حاجة وعفيها عف جاء عفيها عف شيء اشتبه فدور للشباب وضعها لا أكل لأجلى الله قفوا لأجلى لأنا... الرغبة لأجلى الرغبة لكن عنده بيقول في نفسه كذا ماي كذا يجلنا ما بعيد يجوا نبي يعني يجوا انه آدم يقول لها الله لا تأكل هذا يا الثمر ورجع الهاتف لا تجرى ما يجو عنه قلنا بسي ولا ما هيجرا ولا ما هيجرا حين يقول لا تاكل شيء ورجع ياكل هذا يقول له ربي هذا قام مشى عبد البي ايش فيني ما مدلك فين لك في يقولوا السفير بنفسين هذا الباب ما يعني ما يعني نسيه نسيه امر الله وتحذيره لا الله من تبعه الشيطان الشيطان يعني وما جاءوا فيها قال القوة قال لا وانا ما ما, ولا ما هو ما ما هو ما قال يعني من الجنة بسببها وجاء شغل وعمل هو هو أخذ البشر لكن مالية غريبة يقول لها ربي لا تأكل من زيه ورجع لها تأكل منها حالي حقيقي عندك كطعا منها ما أكل من السكال ما هي معين الشي معين حبله حاجة ما فيها مدخل أشيء إنه ذا الحين فالواقع حاسة ذا الإنسان آه آه إذا جاءوا بيدور له إذا جاء له مدخل سيب له كذا ماذا ما بجوه كذا ولا ماذا ما هو داخل التحريم ولا ببنج ما ببنج يشي ربي لا لكن ما يا هو زال النواهي بلعنه إذا هو بلعنه يقول عنه يجنع إلا ما هو يجنع عليه ليش ما يدري انه يتحذره من بلي لا يلعب يدري وينتبه قبل ولا عايز يلعب على نفسه الاقليه يتحرض من الأمر إذا ما إذا في شبهه يبطل لا في تبلي في مقام النبوه قاعدها ما اخذ اكثر ويعني بيو على على يعني ايش 20 ما زي تعال على اكثر طيب طيب هي قال مرحب قال فأكرمنها فبدر لهم ما سوأتهم وما ضفِك استفاني عليهما من ورق الجنة وعصاه ذم ربه قال لك عصاه فغوا يعني فإما يعني إيش خرج عن الطريق ولا قالوا بعضهم غوا معناه لا قال على ما لا تعلم لا يعني على ليه الحمد لله جدنا بياء لا مدري جاء بدون نبي او ما بدون نبي هو نبي على السهل لا ما النبي يسبره نفسه ما نفسه النبي ما النبوه قال وعصى آدم وربه وفاوه قالوا هذا القوى يعني فخاله في طريقة رشاد وبعثهم يقولوا قوى يعني هنا يعني يعني ودف مثل حين تقول عصى آدم وربه فتبهذل فتبهذل يعني فيتعذب لأن أحيانا الغواية بدأت معنا الـ يعني الـ الشدة إيه قال فما قال فسوف يلقونه غيّر يعني بيجي يلقوا عذاب ورياع قال عفوا Adam ربّه فتبهذل في الدنيا قال فغوا قال بعض فتلاك ذا بغواي يعني في إيش في في تبهذل وتعذب في الدنيا يعني شدة في الدنيا بهذا بهذا لكن ثم اجتباه ربه فتاب عليه ارجع يتباه كان معنى تباه هنا يعني وفقه. وفقه للرجوع والتوبه وتاب فتاب عليه يعني بعيدا نقول يعني ورجع يقول يعني اختاره ويجعلها النبي وارجع يقول فتابع عليه بعد ما ايتباه فسرها وقال ورجعها بالنسبة عليه يعني لا والله ايتباه يعني يتاب عليه على ما قلت انتفسرها اذا كيف ايتباه ووفده فتاب عليه فاجتباه يعني كأن قل له تفسير ولاه تفسير قل له تفسير, تفسير ما معنى ثاب عليه يعني انه نبي ها تمام رجع قل بعثها قل ثم اجتباه فتاب عليه ايه وارجع وهدا... هذا وهذا جعله نبيه تابه الهداه لأكل ما هو ان اجتباه لأكل لا. ما هو ان اجتباه ومسا لما في ذا واحد صالح يقول اجتباه ربه واضح يعني اختار هذا معانا اجتباه الاختيار لكن هذا حين عصاء ورجع قل اجتباه ربه فتاب عليه يعني كان اجتباه يعني خلاه يتوب وتابع فتاب وتاب عليه وصفك ايه مقتباه ربه قال ثم اتبع ربه فتابع عليه وهذا وهذا يعني خلاص هو هذا الحق ولا عرف الهدايه ولا يعله النبي هادي قال بظا لكن ما الجنة ما اداله منها جميعا ها بيتابع يقول الحين امروا بعض بعض من الجنه هنا مكان عالي وي قالها فطار ما من قال, قال لا الهبوط بيسب ما بلا بيستدلو الحين قالها بيستخدم الأرض يعني بي... بل... بل... بل... بل... كثير الحين بلاد كذا من... نعم. حين قل الله بيتم مصرا هذا السلوك يقول انزل بلاد كذا ولا إنزل الى كذا اماكن لكن ربما الظاهر كان اماكن مرتفعه بعضهم بيقولها, بعضهم بيقولها في بعضهم الهند كان فيها هذه الأماكن الذي كان بتنعم فيها. قال بطا منها جميعا ما من أمرهم يعني. ما من قاله بطا ها؟ قالت كسره. قالت كسره. قاله بطا منها جميعاً. بعضكم لبعض عدو. هنا قالوا قالوا أنه بطا منها بعض بيفسرها. بالأنزل جل. ها يعني يعني دعني خبليش. ابليس هو يعني كان فريد يعني جيس وآدم وحواجس قال إهبطاه منها يعني يخرجوا من هذا المكان جميعا وبعضهم البعض عدو يعني إبليس عدو لكم وانتم عداله الجنة الجنة الجنة الجنة. قال ألم تمام لكن قال إبطاه ما قد بكم كلهم عن ما قد بكم كل الجن خلاص هذه بعضهم لبعض يعني بعض ولا بعضكم الجباحة وبايتوا برايضا عن الجميع هذا واحدة وكذلك ايضا في الظاهر ما الظاهر انه بعضكم انتم وكلكم يعني حتى بايس بعض بجل بعض ادو ورجع بعد. يعني كأنه باي يخبرنا يخبرنكم بايس فعاد بعضكم البعض ادو ولا بعضكم برجع يتعاد ببعض قال فإما يأتينكم مني هدا. هذا الحين بعد ما سفطوا بعد ما نقلهم من الجنة قال الحين إما يأتينكم من الانتقال ربما الى مكان اوطى حيث يقولوا ان انزل البلاد فلا كذا الظاهر نزل يعني الظاهر قلنا عبر الله حين قال اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا قال يعني روحوا الى مصر حين قال اهبطوا مصرا فان لكم ما زالتم قال انزلوا يعني كان انتقلوا الى مصر فبلاقيه سالظاهر الله حين كلمته يهبطون معنا الهبوط وإحنا ذي حين بنستعملها بيقولوا بينزل البلاد كذا ولا بياطلق قال بعد قال فإما يأتينكم بعد الهبوط وهذا قال فإما يأتينكم يعني فإين يأتيكم إن ما جي ما إن ما كذا ها ما جا النبي لا بعد ما نزل الله فإما مدري فإما وين نزل كلها آدم الأرض يقعدون نبيه هو في كلها بعد ما نزل جاكن بقانا فإما يأتينكم مني هدى قال في ذاكم جاء لكم إرشاد مني وتعليمات مني فمن تبع هدا. فمن تبع هدايا فلا يظل ولا يشكل هذي يكون يتبع ذي قسله ما هو ضال ولا هو شادي يعني باي تبع الهدى وبيجوع على الصلاة المستقيم وباي يرتاح ما هو تعط في الدنيا هذي يكون يتبع الهدى قال هذا حين اتبع لكم درس دريته إن, إن في موافقة في إبليس وطاعته ما بلا جاء لكم بهذرة لكن ذا الحين بالنسبة لحياتكم هذه اللي انتو فيها هذه يكون تعليماتي ما هو ظل ولا ولا تعب بالمعامل كأنه قال لا يظل ولا يشتعب ما هو تعب ما هو تعب يعني ما هو مثبه ذل ما هو تعب الشقى يعني المعانى ما هو معاني لان بيرتاحت فان بي بيتنعم اكثر لا استعرف في الواقع هو في تأيب في الاخرى لا يشتعب اه بل عني راحة جاسية ايه؟ هو الاهر. نعم. قال ومن اعرض عن ذكري? باي قابل قال ومن اعرض عن ذكري? ومن اعرض عن ذكري اذي ما يعمل بهذا الكلام? ولا? قال فان له معيشة ضنكة. يعني يعني ضئضيك. يعني ايه جدا. ونحشوو يوم القيامة يا عم عبا يعني نحشو يعني في الدنيا ذي رب عن الذكر قال بأن له هو معه إياه قالوا بعفوا ونحشوو يوم القيامة يا عم قالوا بعفوا كيف تقول إنه معه إياه ثمنكا ومع مرتاحين ومع, ومع الأموال هم بيفوز إنهم خييفين والله تعالى إن في الواقع يعني بالنسبة للراحة بالنسبة للراحة قالوا بيسبر لوجد معهم أموال ومعهم ملك ومعهم دوله ومعهم مسلحة ومعهم كذا بيجي معهم مشاكل ومعهم شغله ومعهم ضيق ومعهم أكبر دليل على ذا قالوا إن مرة قالوا بيسروا حالات الانتحار عددوا حالات الانتحار قالوا إن جاوا جا جاء جاوا اليمن مرة حسبوا إحصائية أقل الدولة في العالم فيها نسبة انتحار في اليمن. ودول الغرب بيجي اكثر الدول يكثر فيها الانتحار والانتحار ما بيحصل الا من الشدة العثرة هذه ما عايز تروا عادي ما عايز تروا عادي يتحمل الحياة ويكثر نفسها آه، صح. قال... هو ونحشره يوم القيامة عما قال ها وعبا يجي يوم القيامة فنحشرها عما يعني ما, كن يستطيع... ما يستطيع ما ما يستطيع يبصر الطريقة ذي ينجيه يعني إذا الحين هو في الدنيا أماه يعني ما أرضي ما أرضي يتبع الحق يوم القيامة باجوا وكذا يا ما جهد يصل إلى ياشر إلى إلى إلى الجنة باجوا بيتخبط يتخبط يعني ما مع بصيرة ما فسروا كذا ما فسروا بالعمال يعني عمل بصط فسروا بعمل بصيرة لكن يجي معناه يتخبط في يوم المحشر ما يدري وكيف يسوي وين يجي وين يجي ورجع يقول ربي لي ما حشرتني يا أماه ليش ما أخليس يعني كان نفسي ردري بأموري كيف رسّر دنيا ما بصيرة لي إذا ما عد رسّر دنيا كيف خالي قال كذلك عدد اياتنا وناه فنسيتها قال هكذا أنت أدّيناك الآيات وعلمناك ما رضي أن تعمل بها واليوم تنسى ما معلمين معلمنا بعضهم له نلقوا ما ما أدري حذر ما قال. لا لكن الملاحظ ذي قال وكذلك اليوم تنسى ما قال إنك سيعم تنسى يعني ما عن علمك ويفهم منها كله هناك قال نسيت قال, قال كذلك قال كذلك أسد كأياتنا أسد كأياتنا في الدنيا وما رضي تعمل بها وبنهب بالمعجزات ولا الدلائل وكمجي وانت ما ترضى تسمع ولا توحي وده ما عد هنا بان ان ذاك ماعد ما بل لك ده ده مخرج تستضي الطريق الى الجنة والله الى النجاة ماذا قلت لك انه جاءت عليه ولا ماعد بشي يعمل هو ماعد بشي يعمل التكليف ما مخبر لك اشتي الحين يروح الى مكان ينجي من ذاك المكان مشي ما هو ما بله طريق مايشي ما ايش تي الا ايش تي ما احنا مديلك على الطريق ما هم ثالث احنا ما احنا قالنا في التكليب التكليب انت دلينا في التكليب على الطريق الحق وتبعان دام اليوم ما على جار جار برجع المؤمنين وهم برجع وهم ما يسروا برجع يقولوا ابو لنا ضوا ابو لنا ابو حي يستدين والله قال وكذلك نجزي من اجرف ولم يؤمن بايات ربه كان ان هذا شيء ازار جزاء نحنا نهابشدة في الدنيا، وفي الآخرة أيضا يتعذب يتغضب، هذا هذا لا نجدي من أسره، كأن هذا الكلام إن الإنسان يعني إن الله إن الإنسان إذا ما بلأصا مرة كذا ولا قليل نهبي بيستلأفة على نفسه، إتلافا نفسه ويجب، أما إذا زيد في المعصية وتمر فترة طويلة هذا قدوم مصير كذا. قال من, من, من أسرف يعني كأن بيوم مصير ذي بسرف أما دي ما بلبيف على مرة ويعايب الكتاب مثل من هذا الأم كذلك نجي من أسرف يعني زاد من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب عذاب الآخرة في أشد وأبقى يعني قال كلا يعني بان بعد الم الدنيا وقيل في الآخرة أشد فذاع وعذاب الآخرة قاله أشد من هذا بسدير وما هو ذي بيقعد واسع لا إنه كذلك يعني بالنجعه كذلك عليه مثلاً عليه في الدنيا ذلك النجعه في حياه في الدنيا وفي الاخره نجنا اعماء وعذاب الاخره قال اشد هو أشد من هذيك الدنيا هو اشد وهو يقعد واصل باستمر الدنيا برجع لا أبا لم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ما قد ما قد بيلهم ها ما قد بظهر لهم من هذا الأمر ما قد رأي ما قد هداهم يعني هذا يعني هذه الحوادث إهلاكنا لكثير من القرون السابقة ما خلاهم يدروا ويتعذوا يفهموا يدروا أن المفروض أنهم يرجعوا إلى ربي ويطيعوا النذير قادر وأن إهلاكهم بأن نعمة النبي يعني يدري الإنسان بقدرة الله يدري بها حلا وحين وما هذه الدنيا هي عاد الاخر عاد هاجت قال اولم يهديهم افلم يهدي لهم كم اهلكنا يعني ما ليه يعني كانوا باستنكار ولج ما يسبب ان افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرن يمشون في مساكن قال تحروا في بيوتهم ويزعونها منها ذي كان في بلاد في فلسطين والشام وحين يسافروا كان بيمروا من يعني بيوتهم ومساكنهم وقوم عاد ومدري مال وقوم أهلكم الله اهلكنا الله كان ما ما قد هداهم هذا الامر يعني حين يرو ويدروا قد سمعوه خصهم مشهورة وبيجيوه في بيوتهم و... يعني بمعنى انه لو اضعوا الله انهم وليد على حاله موح لا اشتينا ما... اشتي الانسان المفروف ان قد ادلة كثيرة اهلهم بلالها الا دول هذي قد اهلك ليش ما تخليهم يؤمنوا بسرعة ويتهدهم ويهد... ان في ذلك على ايات اللي قولي النواة هذ الاشياء هذو الذي قد قاموا ومارضوا وعارضوا الانبياء وعارضوا الرسل بيه ويهلكهم ربي المفروض ان اي واحد عادر يستفيد من هذا الدروس ويؤمن في لا اعلم اذا ايات ليقول انها ليقول العقول لا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل ومسمعا لولا ان الله قد قد يحدد الهم وعد الله يحد يحدد يحد الهم يحد وعد ويعني قد يحدد موعد وقد قضى في هذا الامر قد يعني ولا قد يستاهلوا يا إيه عجل بالعوج في حكمه في حكمه محمد بيقول كذا قال ولولا قال ولا ولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لزامًا وأجل مسمى يعني كلمة من رب يعني كلمة من ربي إن هي مهلهم وإن مع أجل مسمى أجل مسمى معطوف على كلمة لولا ولا كلمة هو أجل مسمى إنه إهلاكهم كان لزاما يعني لو ما قد لو ما قد وعد الله بإمها لهم لو ما قد وعد الله بإمهالهم وقد يعني قد كلمه الله ما يمكن يتخلف عنها ولو ما قد وعد الله بإمهالهم وقد حدد النهايهم اجل معين ان قد فع انه قد يستاهلو انه هي له كم بكثف اقوى اقوى من الضر <تصفيق> انهم قد يستاهلو يعني كان قد يستاهلو م... لكن ما قال ما هم ما قبل معقوبه اب اجبر قبل معقوبه يعني يوضح. يعني ما هو وقت هذا الحين طبع. يعني الحين ما هو وقت يابلكم ربي عقوبه إنه وكذلك العقوبه اكبر <تصفيق> كد... يعني يعني ان وعد الله يعني في علم الله وحكم الله وعد بامهالهم وحدد موعد نهايتهم من, من, من, ي... من, من عذاب في الدنيا هذا يعني من, من ما ليش قبل مثل الاول يعني لا مش انه بتعنف قال ما يقدر لا لا جمع الحين قد راي في الامم الماضية محنا محنا. قال كانوا هلا يجمعنا قال ها لو من عند قال لو بعضهم كذا قالوا له هو صدق النبي يهلكنا ليش مثل الاول قال ها ما, ما بلان ربي قد وعد بالمهل وحدد أجل حدد أجل تنتهى فيه بس برا ذا راجه قد ولا بعده ولا ما بدي مضمون لكن ما على إنه يعني لا تقولوا حين ما أهلكم ذا الحين هم بعده جاي مالكم ما لكم شيء ما بلن قت به من الله بالإيمان قدر الله يعني حكمة الله قدر الله كدب يعني قد يعلم وقت بأي موت وفيه في أمهلهم إلى هذا الوقت لا. إذا عبدهم يتراجعوا ولا في إجتماع إن الجاي لهم في هذا الوقت يعني قد ولا بعده ولا بعد شهر ولا بعد سنة <تصفيق> هو أجم زمى ما قال ما بلايش يوم القيامة يعني الهلاك اللي بيتكلم بعد قال أفا لم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم بعد ما قال أفا لم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم قالها بعدها يعني ولولا كلمة لو ما قبضت كلمة والله قدم <تصفيق> يستاهلوا انه يعجل لهم عقوبة مثل الأولين يهلكوا يهلكهم يهلك. <تصفيق> يعني بأيش يابلهم ما يحردهم والله يصلق عليهم يعني زلزال ولا, فايحة ولا لكن الله يجعلهم اجل ويجعلهم قد وعد بهم قال فصبر على ما يقولون وسبح في حمد ربي. قال اصبر على قولنهم يعني كلامهم مزعج ويقولون مثلا ليج ما يهلكنا ليج ما يهلكنا إذا وصل. قال ها اصبر وتحمل هذا. وقال فصبر على ما يقولون وسبح في حمد ربي. يعني اصبر وحاول ويعني مستعين بالتسبيح. اصبر وسبح كأن يعني بيقولون أنا أرمي راد التسبيح الحقيقي يكون يسبح واحد لان التسبيح بعين واحد على على المشاكل وعلى المصايب. قال اصبر على كلامهم وعلى ما يعني على الأقوال الذي تغير وسبه بحمد ربّك. هم بعضهم بيقول رح يحملها يعني النفس التسبيح. وبعضهم بيفكر يسبه بحمد ربّك وبنه بالاى فلنه بالصلاة. يعني اصبر على كلامهم وصلي وأدي أجبتك وأدي ما عليك ما عليك منهم. ولأنه قال وسبه بحمد ربّه قبل طلوع الشمس. إذا مفسروا بعضهم التسبيح بالتسبيح يقول سبحان الله سبحان الله ولا سبحان الله بحمده. وبعضهم مفسروا التسبيح بالصلاة. لأن التسبيح جزء من الصلاة كان يسمى الكل بجزء يعني آه. تسمية, آه. سم... تسمية الكل باسمى الجزء يوميات قال لأن حين قال تحدد الأوقات فسبه بحمد ربها قبل طلوع الشمس قالوا يعني ثلاثة الفجر آه. آه. آه. وقبل غروبها يعني قال الضر والعصر آه. ومن آناء الليل قالوا يعني الليل المغرب والعشاء, والعشاء. وأطراف النار قالوا عفيت تأكيد على هذه فيها أطراف النار مثل الفجر والعصر آه. مثل الفجر والعصر قالوا. آه. قالوا. آه. قال افعل هذا لعلك ترضى يعني لعلك يعني لجي ايش ترضى موضيك. يجي لك ترضى يجي تثاب حتى ترضى لعلك ترضى برجع يجلك لك حاجة وانت ترضى بها, بها. مم. مم. ما عم لك قال وشبر ولا ما لعلك ترضى يعني يجلك لك يعني عاجب ولا تمدنا عينك الى امام به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا قال ان النبي لا كن اذا راى ناس معهم نعمه مال او بيوت او يعني ممتلكات كثيره او خدم او ملابس أو يعني نعم لدر الحين عماير وسائل النقل، يعني بخمه ومرفه يعني بيقول النبي لا تمد عينيك إلى هذه الأشياء يعني لا كنت تتنظر إليها وأنت متخيلها لا تنظر اليها نظر يعني ففاقة ها تمد عينيك إلى هذا لا تمد عينيك إلى أشياء في الدنيا نظر يعني تتنظر إليها نظر رغبة فيها ويعني هذا خصوصاً بالن بالنسبة للنبي قالوا دلنا محرم عليه هنا قال لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم إلا ما متعنا أصناف كثيرة من الكفار من المجرمين هنا الأزواج بعضهم بيقدر أن المراد الأزواج يعني زوجات لا يتحذر الزوجات يقول الحين قال إلا ما متعنا به أزواجا المراد بالأزواج يعني أصناف المراد بكلمة أزواج أصناف إذي قال الله في آخر وآخر وآخر وحديان كل زوجين, زوجين عندك زوجين الباقي الحين قال من أزواج. قال لنا ازواج يعني يعني كلمة أنواع أنواع. أنواع تعني معنا أنواع. البشر يعني قال الحين النعم هذه يعني كان الله بينبهنا ان الله قد يجيب مع كثير من مع أنواع كثيرة من المجرمين يعني مع مثلا مضائف مختلفة ناس مثلا ولا وناس مثلا ترق وناس مثلا متقطعين وناس يبيعون انواع في حشيش وناس بيسوا كذا وناس يعني ناس بيتاجروا بالدين ناس بيفعلوا كذا ومع ذلك بيتنعموا وقال في الذلال لك يعني لا لا تنظر الى ما من النعم نظر رغبة نعم قال لا تمدن عينيك الى ما المتعاب يعني لا تنظر الى اشياء متعنا بها أزواج منهم يعني أزواج من المجرمين أزواج يعني أنواع وأصناف من المجرمين زهرت الحياة الدنيا يعني جعلناها لهم زهرت الحياة الدنيا جعلناها لهم زهر جعناها زهرت الحياة الدنيا لنفسنا وفي في الواقع باجي لهم فتنا وبسمح عليهم أكثر من ما بسمفعن بسمح عليهم هذا دور المجرمين بسمح لهم بسمح عليهم النعم أكثر من ما بهم فهم وَرِزْقُ ربك الرزق اللي مَعَكَ هذي من ربي هو خير وَأَبْقَى وَرِزْقُ رَبِّكَ يعني قال خير وَأَبْقَى هو خير وأفضل من تلك الأرزال وهذه أبقى لأنه حتى كان من الرزق هذا أنك كونك كونك يعني ترجع إلى الله وتعبد الله وتطيع الله هذا هو خير لك يعني حياتك هذا يعني يكون معك شيء من الرزق أن تكتبي بالرزق اللي معك وتعبد الله وتشكر الله عليه وت وت يعني وتصبر على حالك وت... هذا قال أفضل لك وأبقى إن عجبه يجيك بالآخر هاي بيجيك لك مقابل يعني مقابل هذا أيضا أير باقي مقابل باقي. إجلس شفر عليه والصبر على ذا جاء له يعني جاء تقاتل عليه بعض الأمور وجل أنه يستمر أيضا في طاعة الله كان كنديك بيجي فيها شيء من إلها يعني وإذا قال حين قالوا النبي قالوا أن النبي مره عانى من الجوع ومكثم عدة أيام بدون أكل ويجع دل على جبريل وقال إن الله يعني يقرعك السلام ويقول إذا بدك أمرني أن أحول لك بطحاء مكة أو اتهامك كلها ذهب رمال اتهامة ذهب تنتقل معك أينما انتقلت يعني ما تتعفينك ولا ينقص من أجلك شيء قال قال لأنا أسقل لا اجمع يوما يوم فاصبر واشبع يوما فاشكر خير من ذلك واختار به قال افضل مع انك لا ما هو ناقص عليه ولا مخرب عليه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه يعني هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه ثمرته هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هديمه هل هو ربك في الدنيا دا الحين؟ يعني رزق ربك لا كذب معك ذا هو هو يعني في الواقع فالواقع فالواقع ال ال ال الرزق يعني النعم هذين هو الهزاء هذين ايه؟ هذا افضل ما ذي معا ايه رزق ايه كأنه حين يوفق إليها ويهدي إليها وقال هي افضل مما معا فتبقى يبقى ويبقى اجرها يعني تبقى ثمرتها مجارة الحياة تجل؟ لا ولا يجعله مفعول قالوا مفعول الفعل قال قال بقى... يعني إيه؟ أعني إيه؟ أعني ولا جعل لهم زهره الحياه الدنيا آه. جعل له الحياه الدنيا ليه جعل جعل, جعل الدنيا ولا يعني ازوم <تصفيق> الحياه الدنيا, ولا أزوم الحياة الدنيا. <تصفيق> جعل به. جعل به. قال انك تنام في ربك خير اهلك بالصلاه في. قال فسر كان نحين قال أول مرة قالوا بعض من فسر الأول بالصلاة حين قالوا يسبح آه. بحمد ربي كنا لكم تشرح هنا التسبيح ولا الصلاة أيضا الصلاة في فيها أثر إنه كن يرجع إليها واحد عند ال... عند المشاكل المصايد كما جاء واحد مص مصيبة ولا مشكلة فيه يرجع إلى التسبيح يسبح ربي وأيضا يرجع إلى الصلاة لإنه في الساعين يعني باستطيع الإنسان بيتغلب على المصاعب وبيفرج الله إيه بيفرج الله همه قال كان, كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله إذا أصاب أمر ولا حزبه أمر يعني جاء له مشكلة راح يصلي استعان بالصلاة استجاب للصلاة فما جاء له دقيقة ولا شغلة ولا حظاية ولا أي فراح إيه يصلي قال فلذا قال إيه وأمر أهلك بالصلاة مثل ما قلنا لك أنت يعني قال لا قال اصبر على ما يقولون وسبح وما ورجع قال وأمر أهلك بالصلاة كذلك أهلك مثل ما قلنا لك صلي وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها قال اصبر يعني ما فيك صبر يعني نفسك, صبر يعني نفسك, صبر. نفسك كذا. اطلب هذا الشيء ايه تعلم انك تصبر على هذا لا يقول واحد ما اجهديه ولا ما اصبر خاطر خاطر ايه حاول انه يحصل فيك هذا الامر واطلبه واصبر عليها لا نسألك رزقا ما بنكلفك انك ترزق ما بنكلفك لا رزق لنفسك ولا بن... يعني ما انت مكلف في هذا الدنيا انك تبحث عن الرزق بنبحث عن انت مكلف دلائك بضاعة الله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحنا بنوفر رزقك ما بنشارك، ما بنكلفك بالرزق نحنا بنرزقك، بأن بنوفر لك الرزق. إذا ما أنت عدي عليك إنك ترجع إلى طاعة الله وتأمره لك بالصلاة وتستبر عليها وتواضبوا عليها. ما قال بنكلفكم بالارزاق هذا يعني والسعي وراء الدنيا. نحن نرزقك، نحنا بنتك يعني بنتكفر بهذا الأمر. والعاجبة تري التقوى. ما هو خاص برسول الله؟ لا ما هو خاص. والعاجبة قال إيه؟ والعلي العاجب يعني ورخي يعني قال والعاجب هالحسنة هالتجو على الخير الذي قال على الفعل الخير بيجي يلا ما صير يعني بيجي العاجب هالحسنة النهاية هالحسنة مما في الدنيا يعني يو يعني وعد لهم ينتصروا والله ورث ما في الآخرة ذوابه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي مبينة ما بالصحف الأولى قال بعد بعد الشغل كله وبعد ما جلهم آيات وبعد ما يقول لهم القرآن و... قالوا لو لا يأتينا بأيام مرة بس سهب لنا قالوا لو كان سهب لنا معجزة عند ربي يعني فيها يعني التقصير حين سهب لمدري كم معجزات وجاء قالوا لو كان سهب لنا معجزة لا ولا مثل من قال يعني يعني ويش يعني كل ذاهم أيش يعني إنكار ب... يعني بطريقة عجيبة اذلمال وش ما مرة. قال ما في الصحف الأولى ما جاء بينه ما في الصحف الاولى قالوا فيها تفسيره مما يعني ما في الصحف الاولى قال ما جاء يعني خصوصا في السياق بالنسبه لسياقنا الان ما مثلا إن احنا بنبين في هذا القران احداث وقائع وقصص في الصحف الاولى كينا هذا تفسير. بينت يعني البيان ما في الصحف الأولى ما في الكتب السابقة. بينت البيئة حسبنا. يعني نحنا قببين لأنهم ما في الصحف الأولى وكثير من القصص أصحاب الكافر ذو القرنين صح. هذا تفسير. التفسير الثاني قال ما يكفيهم بينت يعني يعني البيان الذي في الصحف الأولى بأنك رسول وهم ما في الترا هو ما ما ما كفى معه يكفيهم أنه قد دخل دخل الله ذكر الله بشر برسالة في التوراة والإنجيل وبذكروا وصفه وعرفوا انه هذا الرجل من الوصف هذا الذي في التوراة والإنجيل لا لا الوا... هم دائلين؟ إلا هم دائلين هم دائلين كانوا يهود بينهم يقولوا لهم هم بيقولوا لما يهود؟ يقولوا لهم وبيتحدهم وما بلا كانوا مقدرين بأيجي منهم ولا قالوا برجاء واحد كذا واسمك كذا وبالجاء ذا واحنا بقى نفتسع لننتصر إن... إن عليكم وعندين ما راحوا في بلاد العرب لا يجي منهم. قال أولم تأتي قال بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى هذا الحين المفروض أنكم نعني نعمة حين نرسل إليكم هذا الرسول ما بلاكدو زيادة ولا كان المفروض أن يعذب ربي ما أعطيهم يعني أرسل السابقة وبالعاقل قلتوا مكلفين لكن استغار من باب يعني زياده في الحجة وابلاغ في الحجة ولا رجع يجي واحد يقول يوم القيامة قال لو كان لو كان رسول قال زي ما قال ولو ان اهلكناهم بعذاب لو أهلكناهم بعذاب قبل يجي من قبلي لا قالوا ربنا لولا أرسل يعني اهلكناهم بعذاب ولا يعني ولا يعني ولا مو يعني لو ما ترجع يوم القيامه ربنا لو لا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك لو كان قبلنا رسول فكذي الرسول الذي لقكم بس وانتم ذا هنا ما بتتنكروا فنتبع آياتك من قبل أن ذل الله من قبل إن إحنا نذل ونخ يعني أيه ونحصل في هذا الموقف إن إحنا نخضع ونذل ونحن أذل ونخذأ ونحن يعني خزي بين الأشبين الأمم وبين الناس في المحشر لو كان يعني بيجي يقول لو كان لم هذا لو كانت قبلنا رسول يجينا ندرية ولا نحصل في هذا الموقف يجيوا إحنا في نازلة وحضو ومهينين ونخزي بين الأمام إنك تفضح بينا فقلناها بنال خذير رسول يشين المعرض مصدقه به ما وسعت يعني يدرون إنها نعمة عسل قل كلهم تربطهم يعني كعلم ما رضوا أبوه قالوا بيقولوا في بيقولوا في تجار وفي ما بينهم قالوا هذا ويش غناه لما جاء اصبروا وخلو باي بار جاي هلا قتلهم ناجرات قلت لهم يغراته قالوا رايك لما جاوا برجع يموت وانت هاكلي قال لا قول لهم قول كل كلكم متربصين كلكم يرجعوا بصراحه انتوا راي انا ما اموت انا برجع على ما تهلكوا فتربصوا كلكم متربصين فتربصوا طيب وانتظروا هنا لك وانتوا برجع تدروا الحين تهلكوا فستعلمون من أصحاب اضطراب السوي الحين تهلكوا برجع تدرو من هم اصحاب الحق أصحاب الصراط السواد، من هذي احتاجا، بسروا ورجعوا، إحنا يعني النبي محمد أو أنتم، ولكن رجع ما عاد نافع لكم شيء، ما عاد سابر، فذاب بدكم تنتبهوا الآن، الى هنا.